حدثنا ق ت ي ب ة بن سعيد حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن سماك بن حرب وحدثنا هند ا حدثنا وكيع عن إ س ر ا ئ ي ل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل ص ل ا ة بغير طهور ولا ص د ق ة من غلول قال هند ا في حديثه إ ل ا بطهور قال أبو عيسى هذا الحديث أ ص ح شيء في هذا الباب وأحسن وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس وأب ويقال موسى وحدثنا أبي أبيه أسامة أسامة الأنصري أنس المليح المليح حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا حدثنا اسمه عيسى عن عن بن بن بن بن معن بن عيسى حدثنا مالك بن أنس وحدثنا قتيبة عن هريرة زيد عمير الهذلي قتيبة الباب عامر القزاز مالك مالك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 و إ ذ ا غسل يديه خرجت من يديه كل خ ط ي ئ ة بطشتها يداه مع الماء أ و مع آ خ ر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو حديث مالك عن سهيل عن أ ب ي ه عن ابي ه ر ي ر ة وابو صالح و ل د سهيل هو ابو صالح السمان واسمه ذكوان و أ ب و ه ر ي ر ة اختلف في اسمه فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو وهكذا قال محمد بن اسماعيل وهو ا ل أ ص ح قال أ ب و عيسى وفي الباب عن عثمان بن عفان وثوبان والصنابحي و ع م ر بن ع ب س ة وسلمان وعبد الله بن عمرو والصنابحي الذي روى عن أ ب ي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الرحمن بن ع س ي ل ة ويكنى أ ب ا عبد الله رحل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ح ا د ي ث والصنابح وسلم الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال صلى عليه بن له الصنابحي ايضا و إ ن م ا حديثه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ن ي مكاثر بكم ا ل أ م م فلا تقتتلن بعدي حدثنا ق ت ي ب ة وهناد ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن ا ل ح ن ف ي ة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التسليم التكبير وتحليلها الصلاة الطهور قال أبو عيسى هذا الحديث أصح وأحسن الباب وعبد بن بن هو صدوق عيسى عقيل الحديث شيء في هذا هذا الله بن محمد بن عقيل هو صدوق و قال د تكلم أهل فيه بعض ع ل قبل م من ق حفظه قال ابو ل أ عيسى وسمعت محمد بن إ س م ا ع ي ل يقول كان أ ح م د بن حنبل و إ س ح ا ق بن إ ب ر ا ه ي م والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال محمد وهو مقارب الحديث قال أ ب و عيسى وفي الباب عن جابر و أ ب ي سعيد حدثنا أ ب و بكر محمد بن زنجويه البغدادي وغير واحد قال حدثنا الحسين بن محمد حدثنا سليمان بن قرم عن أ ب ي يحيى ا ل ق ت ا ت عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح ا ل ج ن ة ا ل ص ل ا ة ومفتاح ا ل ص ل ا ة الوضوء حدثنا ق ت ي ب ة وهناد قالا حدثنا وكيع عن ش ع ب ة عن عبد العزيز بن صهيب عن أ ن س بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا دخل الخلاء قال اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك قال ش ع ب ة وقد قال م ر ة أ خ ر ى أ ع و ذ بك من الخبث والخبيث أ و الخبث والخبائث قال أ ب و عيسى وفي الباب عن علي وزيد بن أ ر ق م وجابر وابن مسعود قال أ ب و عيسى حديث أ ن س أ ص ح شيء في هذا الباب و أ ح س ن وحديث زيد بن أ ر ق م في إ س ن ا د ه اضطراب ر و ا هشام الدستوائي وسعيد بن أ ب ي ع ر و ب ة عن قتاده فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أ ر ق م و قال هشام الدستوائي عن ق ت ا د ة عن زيد بن أ ر ق م ورواه ش ع ب ة ومعمر عن ق ت ا د ة عن النضر بن أ ن س فقال ش ع ب ة عن زيد بن أ ر ق م وقال معمر عن النضر بن أ ن س عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ب و عيسى س أ ل ت محمدا عن هذا فقال يحتمل أ ن يكون ق ت ا د ة روى عنهما جميعا أ خ ب ر ن ا أ ح م د بن عبد الضبي البصري حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أ ن س بن مالك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا دخل الخلاء قال اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من الخبث والخبائث قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن إ س م ا ع ي ل حدثنا مالك بن إ س م ا ع ي ل عن إ س ر ا ئ ي ل بن يونس عن يوسف بن ابي برده عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث اسرائيل عن يوسف بن أ ب ي ب ر د ة و أ ب و برده بن أ ب ي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس ا ل أ ش ع ر ي ولا نعرف في هذا الباب إ ل ا حديث ع ا ئ ش ة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سعيد عبد يزيد الليثي بن سفيان بن عيينة عن عن عطاء بن المخزومي الزهري عطاء عن أ ب ي أ ي و ب ا ل أ ن ص ا ر ي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ت ي ت م الغائط فلا تستقبلوا ا ل ق ب ل ة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا فقال أ ب و أ ي و ب فقدمنا ا ل ش أ م ة فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل ا ل ق ب ل ة فننحرف عنها ونستغفر الله قال أ ب و عيسى وفي الباب عن عبد الله ا ل عبد بن عن حديث ا ا ر ث بن ب جزء ز ل ي ومعقل ل بن أبي ي ا ه م و ي ق ابي ل معقل ن أ ب معقل م وأبي أ ايوب م ة و أ ب هريرة س ه ل ن حنيف ق احسن ل أبو عيسى د ي أبي أيوب ث أ ح شيء في هذا الباب و أ ص ح و أ ب و أ ي و ب اسمه خالد بن زيد والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وكنيته أ ب و بكر قال أ ب و الوليد المكي قال أ ب و عبد الله محمد بن ادريس الشافعي إ ن م ا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ت س ت ق ب ل ا ل ق ب ل ة بغائط ولا ببول ولا ت س ت د ب ر ه ا إ ن م ا هذا في الفيافي و أ م ا في الكنف ا ل م ب ن ي ة له ر خ ص ة في أ ن يستقبلها وهكذا قال إ س ح ا ق بن إ ب ر ا ه ي م وقال أ ح م د بن حنبل رحمه الله إ ن م ا ا ل ر خ ص ة من النبي صلى الله عليه وسلم استدبار ا ل ق ب ل ة بغائط أ و بول و أ م ا استقبال ا ل ق ب ل ة فلا يستقبلها ك أ ن ه لم ير في الصحراء ولا في الكنف أ ن يستقبل ا ل ق ب ل ة ح د ث نهى ا بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن محمد ومحمد حدثنا بن بن و ب بن أبي بن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد حدثنا عن عن عن عن ن جرير مجاهد محمد إسحاق صالح الله قال ه النبي صلى الله عليه وسلم أ ن نستقبل ا ل ق ب ل ة ببول ف ر أ ي ت ه قبل أ ن يقبض بعام يستقبلها وفي الباب عن أ ب ي ق ت ا د ة و ع ا ئ ش ة وعمار بن ياسر قال أ ب و عيسى حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب وقد روى وسلم يبول قتادة مستقبل القبلة الحديث حدثنا بذلك قتيبة حدثنا زبير جابر رأى صلى هذا لهيعة أنه الله عليه لهيعة بذلك ابن النبي ابن أبي أبي قتيبة عن عن عن وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ص ح من حديث ابن ل ه ي ع ة وابن ل ه ي ع ة ضعيف عند أ ه ل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد ا ل ق ط ا ن وغيره من قبل حفظه حدثنا هناد حدثنا ع ب د ة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال ر ق ي ت يوما على بيت ح ف ص ة ف ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبه ة قال أبو عيسى ذ ا حدثنا أخبرنا ا حديث حسن صحيح حدثنا علي بن حجر علي شريك عن المقدام بن شريح عن ل م قال د م بن أبيه عن عن شريح عائشة ا ق من حدثكم أن ا ل ن ب ي صلى الله ع ل ي ه و س ل م كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إ ل ا قاعدا قال وفي الباب عن عمر و ب ر ي د ة وعبد الرحمن بن ح س ن ة قال أ ب و عيسى حديث ع ا ئ ش ة أ ح س ن شيء في الباب و أ ص ح وحديث عمر إ ن م ا روي من حديث عبد الكريم بن أ ب ي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال ر آ ن ي النبي صلى الله عليه وسلم و أ ن ا أ ب و ل قائما فقال يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد قال أ ب و عيسى و إ ن م ا رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أ ب ي المخارق وهو ضعيف عند أ ه ل الحديث ضعفه أ ي و ب السختياني وتكلم فيه وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر رضي الله عنه ما بلت قائما منذ أ س ل م ت وهذا أ ص ح من حديث عبد الكريم وحديث ب ر ي د ة في هذا غير محفوظ ومعنى النهي عن البول قائما على ا ل ت أ د ي ب لا على التحريم وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال إ ن من الجفاء أ ن تبول و أ ن ت قائم حدثنا هناد حدثنا وكيع عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي وائل عن ح ذ ي ف ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ت ى ص ب ا ط ة قوم فبال عليها قائما ف أ ت ي ت ه بوضوء فذهبت ل أ ت أ خ ر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه ف ت و ض أ ومسح على خفيه قال أبو عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن ا ل أ ع م ش ثم قال وكيع هذا أ ص ح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح وسمعت أ ب ا عمار الحسين بن حريث يقول سمعت وكيعا فذكر نحوه قال أ ب و عيسى وهكذا روى منصور و ع ب ي د ة الضبي عن أ ب ي وائل عن ح ذ ي ف ة مثل ر و ا ي ة ا ل أ ع م ش وروى حماد بن أ ب ي سليمان وعاصم بن ب ه د ل ة عن أ ب ي وائل عن ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أ ب ي وائل عن ح ذ ي ف ة أ ص ح وقد رخص قوم من أ ه ل العلم في البول ق ا ئ م ة قال أ ب و عيسى وعبيده بن عمرو السلماني روى عنه إ ب ر ا ه ي م النخعي وعبيده من كبار التابعين يروى عن عبيده انه قال أ س ل م ت قبل و ف ا ة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وعبيده الضبي صاحب إ ب ر ا ه ي م هو عبيده بن معتب الضبي ويكنى أ ب ا عبد الكريم حدثنا ق ت ي ب ة بن سعيد حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن ا ل أ ع م ش عن أ ن س قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ر ا د ا ل ح ا ج ة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من ا ل أ ر ض قال أ ب و عيسى هكذا روى محمد بن ر ب ي ع ة عن ا ل أ ع م ش عن أ ن س هذا الحديث و ر و ا وكيع و أ ب و يحيى الحماني عن ا ل أ ع م ش قال قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ر ا د ا ل ح ا ج ة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من ا ل أ ر ض وكلا الحديثين مرسل ويقال لم يسمع الاعمش من انس ولا من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد نظر إ ل ى انس بن مالك قال رايته يصلي فذكر عنه حكايه في الصلاه والاعمش اسمه سليمان بن مهران ابو محمد الكاهلي وهو مولى لهم قال الاعمش كان ابي حميلا فورثه مسروق حدثنا محمد بن أبي عمر المكي عمر أبي عن يحيى بن أ ب ي كثير عن عبد الله بن أ ب ي ق ت ا د ة عن أ ب ي ه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أ ن يمس الرجل ذكره بيمينه وفي هذا الباب عن ع ا ئ ش ة وسلمان و أ ب ي ه ر ي ر ة وسهل بن حنيف قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و ق ت ا د ة ا ل أ ن ص ا ر ي اسمه الحارث بن ربعي والعمل على هذا عند ع ا م ة أ ه ل العلم ك ر ه ا ل ا س ت ن ج ا ء باليمين حدثنا هناد حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن إ ب ر ا ه ي م عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة فقال سلمان أجل شيء حتى نهانا أ ن نستقبل ا ل ق ب ل ة بغائط أ و بول و أ ن نستنجي باليمين أ و أ ن يستنجي أ ح د ن ا ب أ ق ل من ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر أ و أ ن نستنجي برجيع أ و بعظم قال أ ب و عيسى وفي الباب عن ع ا ئ ش ة و خ ز ي م ة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أ ب ي ه قال أ ب و عيسى وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح وهو قول أ ك ث ر أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ر أ و ا أ ن الاستنجاء ب ا ل ح ج ا ر ة يجزئ و إ ن لم يستنج بالماء إ ذ ا أ ن ق ى أ ث ر الغائط والبول وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق حدثنا هناد وقتيبة المبارك هناد قالا حدثنا حدثنا وكيع عن إ س ر ا ئ ي ل عن أ ب ي إ س ح ا ق عن أ ب ي ع ب ي د ة عن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر قال ف أ ت ي ت ه بحجرين و ر و ث ة ف أ خ ذ الحجرين و أ ل ق ى ا ل ر و ث ة وقال إ ن ه ا ركس قال أبو عيسى وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أ ب ي إ س ح ا ق عن أ ب ي ع ب ي د ة عن عبد الله نحو حديث إ س ر ا ئ ي ل وروى معمر وعمار بن رزيق عن أ ب ي إ س ح ا ق عن ع ل ق م ة عن عبد الله وروى زهير عن أ ب ي إ س ح ا ق عن عبد الرحمن بن ا ل أ س و د عن أ ب ي ا ل أ س و د بن يزيد عن عبد الله وروى زكريا بن أ ب ي ز ا ئ د ة عن أ ب ي إ س ح ا ق عن عبد الرحمن بن يزيد عن ا ل أ س و د بن يزيد عن عبد الله وهذا حديث فيه ا ل ط ر ا ب حدثنا محمد بن بشار العبدي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا العبدي عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد بن بن عن بن بن من بشار قال أبا الله الله شيئا قال لا قال عمر مرة شعبة أبو جعفر تذكر سألت هل عيسى س أ ل ت عبد الله بن عبد الرحمن أ ي الروايات في هذا الحديث عن أ ب ي إ س ح ا ق أ ص ح فلم يقض فيه بشيء و س أ ل ت محمدا عن هذا فلم يقض فيه بشيء و ك أ ن ه ر أ ى حديث زهير عن أ ب ي إ س ح ا ق عن عبد الرحمن بن ا ل أ س و د عن أ ب ي ه عن عبد الله أ ش ب ه ووضعه في كتاب الجامع قال أبو عيسى أبو وأصح و حديث شيء في هذا عندي حديث إسرائيل هذا قال ي أبي س س عن إ ح ق عن عبيدة عن عبد الله لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي ا ل لأن ه إ س ر ابو ئ ي ل أ ث ت أ أبي ح لحديث إسحاق ف ظ هؤلاء ب من و ت عيسى ه على ذلك ق بن الربيع قال أبو قال ي ع س وسمعت أ ب ا موسى محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أ ب ي إ س ح ا ق إ ل ا لما اتكلت به على إ س ر ا ئ ي ل ل أ ن ه كان ي أ ت ي به أ ت م قال أ ب و عيسى وزهير في أ ب ي إ س ح ا ق ليس بذاك ل أ ن سماعه منه ب آ خ ر ة قال وسمعت أ ح م د بن الحسن الترمذي يقول سمعت أ ح م د بن حنبل يقول إ ذ ا سمعت الحديث عن ز ا ئ د ة وزهير فلا تبالي أ ن لا تسمعه من غيرهما إ ل ا حديث أ ب ي إ س ح ا ق و أ ب و إ س ح ا ق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني و أ ب و ع ب ي د ة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أ ب ي ه ولا يعرف اسمه حدثنا هناد حدثنا حفص د ث ن ا ح بن غياث عن داوود بن أ ب ي هند عن شعبي عن ع ل ق م ة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام ف إ ن ه زاد إ خ و ا ن ك م من الجن وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وسلمان وجابر وابن عمر قال أ ب و عيسى وقد روى هذا الحديث إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م وغيره عن داود بن أ ب ي هند عن الشعبي عن ع ل ق م ة عن عبد الله أ ن ه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ل ي ل ة الجن الحديث بطوله فقال الشعبي إ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام ف إ ن ه زاد إ خ و ا ن ك م من الجن و ك أ ن ر و ا ي ة إ س م ا ع ي ل أ ص ح من ر و ا ي ة حفص بن غياث والعمل وفي هذا الحديث عند أهل العلم وفي الباب على أهل عند عن جابر وابن عمر رضي الله وابن جابر رضي حدثنا ق ت ي ب ة ومحمد بن عبد الملك بن أ ب ي الشوارب البصري قال حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن ق ت ا د ة عن معاذه عن ع ا ئ ش ة قالت مرن أ ز و ا ج ك ن أ ن يستطيبوا بالماء ف إ ن ي أ س ت ح ي ي ه م ف إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة قال أبو جرير البجلي هريرة عيسى الباب الله قال بن عبد عن هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أ ه ل العلم يختارون الاستنجاء بالماء و إ ن كان الاستنجاء ب ا ل ح ج ا ر ة يجزئ عندهم ف إ ن ه م استحبوا الاستنجاء بالماء وراوه افضل عن محمد بن عمرو عن أ ب ي س ل م ة عن ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته ف أ ب ع د في المذهب قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن أ ب ي قراد و أ ب ي ق ت ا د ة وجابر ويحيى بن عبيد عن أ ب ي ه و أ ب ي موسى وابن عباس و بلال بن الحارث قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا و أ ب و سلمه اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري حدثنا علي بن حجر و أ ح م د بن محمد بن موسى م ر د و ي قالا اخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أ ش ع ث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أ ن يبول الرجل في مستحمه وقال إ ن ع ا م ة الوسواس منه قال وفي الباب عن رجل من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إ ل ا من حديث أ ش ع ث بن عبد الله ويقال له أ ش ع ث ا ل أ ع م ى وقال د كره أهل قوم من ع ل م ابن ل و وقالوا الوسواس ل المغتسل في عامة م ه فيه أهل ورخص بعض المبارك ع ل منهم ا ن سيرين إنه وقيل ي ق له ل الوسواس فقال إن منه عامة ب ن ا الله لا ش ر ي له و قد ا ابن المبارك ل ق وسع في البول في المغتسل إ ذ ا جرى فيه الماء قال أ ب و عيسى حدثنا بذلك أ ح م د بن ع ب د ة ا ل آ م ل ي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 عن محمد بن ابراهيم عن أ ب ي س ل م ة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاه لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه ما هذا إنما وجه هريرة هريرة وجه من من عندي عن عن قد وحديث قد صحيح روي غير أبي أبي روي غير صح و أ م ا محمد بن إ س م ا ع ي ل فزعم أ ن حديث أ ب ي سلمه عن زيد بن خالد أصح قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ ب ي بكر الصديق وعلي و ع ا ئ ش ة وابن عباس و ح ذ ي ف ة وزيد بن خالد و أ ن س وعبد الله بن عمرو وابن عمر و أ م ح ب ي ب ة و أ ب ي ا م ا م ة و أ ب ي أ ي و ب وتمام بن عباس وعبد الله بن ح ن ظ ل ة و أ م س ل م ة وواثلة ابن ا ل أ س قال ع وأبي موسى ح د ث ن هناد م محمد ا ن عن محمد بن إ سمعت ح ا ق عن ح م إبراهيم د بن ن عن بن الجهني أبي زيد سلمة س خالد قال م ع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أ ن أ ش ق على أ م ت ي ل أ م ر ت ه م بالسواك عند كل ص ل ا ة و ل أ خ ر ت ص ل ا ة العشاء إ ل ى ثلث الليل قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أ ذ ن ه موضع القلم من أ ذ ن الكاتب لا يقوم إ ل ى ا ل ص ل ا ة إ ل ا استن ثم رده إ ل ى موضعه قال أ ب و عيسى هذا هو حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي يقال أرطاتة حديث حسن صحيح أحمد ولد بسر بن من بن أبو صاحب النبي صلى النبي الله عليه وسلم حدثنا الوليد بن مسلم عن ل وسلم ي ه ح د ث ابي الوليد ن عن مسلم ل ع ا ا أ و ز عن ا ل ز ه ر ي عن سعيد عن بن المسيب وأبي سلم وأبي أبي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا استيقظ أ ح د ك م من الليل فلا يدخل يده في ا ل إ ن ا ء حتى يفرغ عليها مرتين أ و ث ل ا ث ة ف إ ن ه لا يدري أ ي ن باتت يده وفي الباب عن ابن عمر وجابر و ع ا ئ ش ة قال أ ب و عيسى وهذا حديث حسن صحيح قال الشافعي و أ ح ب لكل من استيقظ من النوم ق ا ئ ل ة كانت أ و غيرها أ ن لا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها ف إ ن أ د خ ل يده قبل أ ن يغسلها كرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء إ ذ ا لم يكن على يده ن ج ا س ة وقال أ ح م د بن حنبل إ ذ ا استيقظ من النوم من الليل ف أ د خ ل يده في وضوئه قبل أ ن يغسلها ف أ ع ج ب إ ل ي أ ن يهريق الماء وقال إسحاق إذا استيقظ من النوم بالليل أو فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها احدثنا نصر بن علي الجهضمي وبشر بن معاذ العقدي قالا حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن ح ر م ل ة عن أ ب ي ث ف ا ل المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أ ب ي سفيان بن حويطب ن عن جدته عن أ ب ي ه ا قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة و أ ب ي سعيد و أ ب ي ه ر ي ر ة وسهل بن سعد و أ ن س قال أ ب و عيسى قال أ ح م د بن حنبل لا أ ع ل م في هذا الباب حديثا له إ س ن ا د جيد وقال إ س ح ا ق إ ن ترك ا ل ت س م ي ة عامدا أ ع ا د الوضوء و إ ن كان ناسيا أ و م ت أ و ل ا أ ج ز أ ه قال محمد بن إ س م ا ع ي ل أ ح س ن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن قال أبو عيسى و ر ب ا ح بن عبد الرحمن عن جدته عن أ ب ي ه ا و أ ب و ه ا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل و أ ب و ثفال المري اسمه ثمامه بن ح س ي ن و ر ب ا ح بن عبد الرحمن هو أ ب و بكر بن حويطب منهم من روا الحديث فقال عن أبي بكر بن حويطب فنسبه إ ل ى جده احدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن أ ب ي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أ ب ي سفيان بن حويطب عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أ ب ي ه ا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا قتيبة بن سعيد بن حماد د ث ن ا ح بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن س ل م ة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا توضات فانتثر و إ ذ ا استجمرت ف أ و ت ر قال وفي الباب عن عثمان ولقيط بن ص ب ر ة وابن عباس والمقدام بن معدي كرب ووائد بن حجر و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى حديث سلمه بن قيس حديث حسن صحيح واختلف أ ه ل العلم فيمن ترك ا ل م ض م ض ة والاستنشاق ف ق ا ل ا ل ط ا ئ ف ة منهم إ ذ ا تركهما في الوضوء حتى صلى أ ع ا د ا ل ص ل ا ة و ر أ و ا ذلك في الوضوء و ا ل ج ن ا ب ة سواء وبه يقول ابن أ ب ي ليلى وعبد الله بن المبارك و أ ح م د و إ س ح ا ق وقال أ ح م د الاستنشاق أ و ك د من المضمضه قال أ ب و عيسى و ق ا ل ا ل ط ا ئ ف ة من أ ه ل العلم يعيد في ا ل ج ن ا ب ة ولا يعيد في الوضوء وهو قول سفيان وبعض أهل الكوفة وقال الطائفة لا يعيد في في الثوري يعيد وقال لا الوضوء ولا في الجنابة ن أهل ل وبعض أ ه مالك سنة من ا ن من ب تجب ي عليه صلى الله عليه وسلم فلا تجب الإعادة على ت ر ه م ا ا في ل والشافعي ض و و ء ل في ا ج ن ا مالك ا ب ة وهو قول و ل في آ خ ر ه حدثنا يحيى بن موسى حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن موسى الرازي حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أ ب ي ه عن عبد الله بن زيد قال ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا قال أ ب و عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عباس قال أ ب و عيسى وحديث عبد الله بن زيد حسن غريب وقد روى مالك وابن ع ي ي ن ة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف أ ن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد و إ ن م ا ذكره خالد بن عبد الله وخالد بن عبد الله ث ق ة حافظ عند أ ه ل الحديث وقال بعض أ ه ل العلم ا ل م ض م ض ة والاستنشاق من كف واحد يجزئ وقال بعضهم تفريقهما أ ح ب إ ل ي ن ا وقال الشافعي إ ن جمعهما في كف واحد فهو جائز و إ ن فرقهما فهو أ ح ب إ ل ي ن ا حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن عبد الكريم بن أ ب ي المخارق أ ب ي أ م ي ة عن حسان بن بلال قال ر أ ي ت عمار بن ياسر ت و ض أ فخلل لحيته فقيل له أ و قال فقلت له أ ت خ ل ل لحيتك قال وما يمنعني ولقد ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته حدثنا ابن أبي عمر حدثنا حسان سعيد قتادة مثله عثمان ابن سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي عن وأنس وابن بلال عمار الله قال الباب وعائشة أوفا أبي أبي عروبة أبو أبي وأم عليه عيسى وفي عمر وسلم سلمة صلى وابي ايوب قال ابو عيسى وسمعت اسحاق بن منصور ي قال و ل ق احمد بن حنبل قال ابن ع ي ي ن ة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل و قال محمد بن اسماعيل اصح شيء في هذا الباب حديث عامر ابن ابي وائل عن عثمان قال ابو حديث شيء شقيق في عيسى وقال بهذا أكثر اهل وقال العلم اكثر عن عن من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ر أ و ا تخليل ا ل ل ح ي ة وبه يقول الشافعي وقال أ ح م د إ ن س ه عن تخليل ا ل ل ح ي ة فهو جائز وقال إ س ح ا ق إ ن تركه ناسيا أ و م ت أ و ل ا أ ج ز أ ه و إ ن تركه عامدا ع ا د حدثنا حدثنا يحيى بن موسى ع ب د ا ل ر إسرائيل ز ا ق عن عن عامر بن ش قال ي أبي ق عن و ئ عن ع ث م ابو ن ن عفان أن النبي صلى الله عليه الله صلى س ل يخلل لحيته قال م كان أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا إ س ح ا ق بن موسى ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا معن بن عيسى القزاز حدثنا مالك بن أ ن س عن عمرو بن يحيى عن أ ب ي ه عن عبد الله بن زيد أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ر أ س ه بيديه ف أ ق ب ل بهما و أ د ب ر ب د أ بمقدم ر أ س ه ثم ذهب بهما إ ل ى قفاه ثم ردهما حتى رجع إ ل ى المكان الذي ب د أ منه ثم غسل رجليه قال أبو وفي عيسى ابو ل والمقدام قال ب ب بن كرب ا معاوية وعائشة عن معدي أ عيسى حديث عبد الله بن زيد أ ص ح شيء في الباب و أ ح س ن وبه يقول الشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق حدثنا ق ت ي ب ة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أ ن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ب ر أ س ه مرتين ب د أ بمؤخر ر أ س ه ثم بمقدمه و ب أ ذ ن ي ه ك ل ت ي ه م ا ظهورهما وبطونهما قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وحديث عبد الله بن زيد أ ص ح من هذا و أ ج و د اسنادا وقد الحديث ذهب بعض بن قتيبة بكر بن وكيع عن عجلان عن أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر حدثنا حدثنا ابن الجراح عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أ ن ه ا ر أ ت النبي صلى الله عليه وسلم ي ت و ض أ قالت مسح ر أ س ه ومسح ما أ ق ب ل منه وما أ د ب ر وصدغيه و أ ذ ن ي ه م ر ة و ا ح د ة قال وفي الباب عن علي وجد طلحه بن مصرف بن عمرو قال أ ب و عيسى وحديث الربيع حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه مسح ب ر أ س ه م ر ة والعمل على هذا عند أ ك ث ر أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة بن المبارك الرأس جعفر مرة محمد مسح حدثنا محمد بن منصور المكي قال سمعت سفيان بن ع ي ي ن ة يقول س أ ل ت جعفر بن محمد عن مسح ا ل ر أ س أ ي ج ز ئ م ر ة فقال إ ي والله حدثنا علي بن خشرم أ خ ب ر ن ا عبد الله بن وهب حدثنا ع م ر بن الحارث عن حبان بن واسع عن أ ب ي ه عن عبد الله بن زيد أ ن ه ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم ت و ض أ وروى أ ن ه مسح أ أ س ه يديه بماء ب قال غير فضل ع ي س ه ذ ابن حديث حسن صحيح وروا ل ه ي ع ة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أ ب ي ه عن عبد الله بن زيد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ت و ض أ و أ ن ه مسح ر أ س ه بماء غير فضل يديه ورواية عمر بن عن حبان أصح لأنه قد روي من غير وجه عمر الحارث غير حبان هذا الحديث عن من بن لأنه أصح قد عن عبد الله بن زيد وغيره أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ذ ل ر أ س ه ماء جديدا والعمل على هذا عند أ ك ث ر أ ه ل العلم ر أ و ا أ ن ي أ خ ذ ل ر أ س ه ماء جديدا حدثنا هنال حدثنا عبد الله الله عليه حدثنا بن أدريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي عطاء يسار عباس أسلم صلى محمد عبد أدريس زيد وسلم مسح ب ر أ س ه و أ ذ ن ي ه ظاهرهما وباطنهما قال أ ب و عيسى وفي الباب عن الربيع قال أ ب و عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ك ث ر أ ه ل العلم يرون مسح ا ل أ ذ ن ي ن ظهورهما وبطونهما حدثنا قتيبة حدثنا حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ر ب ي ع ة عن شهر بن حوشب عن أ ب ي ا م ا م ة قال ت و ض أ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ث ل ا ث ة ويديه ث ل ا ث ة ومسح ب ر أ س ه وقال ا ل أ ذ ن ا ن من ا ل ر أ س قال أ ب و عيسى قال ق ت ي ب ة قال حماد لا أ د ر ي هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أ وفي من أمامة قول قال و أبي الباب عن أ ن س قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن ليس إ س ن ا د ه بذاك القائم والعمل وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وأسحاق هذا العلم أصحاب النبي الله الأذنين الرأس سفيان المبارك على أهل صلى عليه عند بعدهم من من أن أكثر وقال بعض أ ه ل العلم ما أ ق ب ل من ا ل أ ذ ن ي ن فمن الوجه وما أ د ب ر فمن ا ل ر أ س قال إ س ح ا ق واختار أ ن يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع ر أ س ه وقال الشافعي هما س ن ة على حيالهما يمسحهما بماء جديد حدثنا خطيبة وهناد قالا قتيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي عن عاصم بن هاشم عاصم وكيع أبي ل قال ي أبيه ق بن صبرة عن ق قال قال النبي ا ل صلى الله عليه وسلم إ ذ ا توضات فخل ل ل أ ص ا ب ع قال وفي الباب عن ابن عباس والمستورد وهو ابن شداد الفهري و أ ب ي أ ي و ب ا ل أ ن ص ا ر ي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل الوضوء وبه يقول هذا العلم أصابع على أهل يخلل رجليه عند أنه أ في حدثنا م وإسحاق وقال إسحاق يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء وأبو إسحاق إسماعيل اسمه أصابع هاشم يخلل يديه في بن ك ي المكي ر ح د ث إ ب ر ا ه ي م بن سعيد هو الجوهري حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر حدثنا عبد الرحمن بن أ ب ي الزناد عن موسى بن ع ق ب ة عن صالح مولى ا ل ت و أ م ة عن ابن عباس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا توضات فخلل بين أ ص ا ب ع يديك ورجليك قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا ح ت ي ب ة حدثنا ابن ل ه ي ع ة عن يزيد بن عمرو عن أ ب ي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد الفهري قال ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا ت و ض أ ذ ل ك أ ص ا ب ع رجليه بخنصره قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث ابن لهيعه حدثنا ق ت ي ب ة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل ل ل أ ع ق ا ب من النار قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو و ع ا ئ ش ة وجابر وعبد الله بن الحارث وابن جزء الزبيدي ومعيقيب وخالد بن الوليد وشرحبيل بن ح س ن ة و ع م ر بن العاص ويزيد بن أ ب ي سفيان قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال ويل ل ل أ ع ق ا ب وبطون ا ل أ ق د ا م من النار قال وافقه هذا الحديث أ ن ه لا يجوز المسح على القدمين إ ذ ا لم يكن عليهما خفان أ و جوربان حدثنا أ ب و كريب وهناد و ق ت ي ب ة قالوا حدثنا وكيع عن سفيان قال وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أ س ل م عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ت و ض أ م ر ة م ر ة قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وجابر و ب ر ي د ة و أ ب ي رافع وابن ا ل ف ا ك ه قال أ ب و عيسى وحديث ابن عباس أ ح س ن شيء في هذا الباب و أ ص ح وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أ س ل م عن أ ب ي ه عن عمر بن الخطاب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ت و ض أ م ر ة م ر ة قال وليس هذا بشيء والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أ س ل م عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أ ب و ك ر ي ب ومحمد بن رافع قالا حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز هو ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ت و ض أ مرتين مرتين قال أ ب و عيسى وفي الباب عن جابر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل وهو اسناد حسن صحيح قال أ ب و عيسى وقد روى همام عن عامر ا ل أ ح و ل عن عطاء عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ت و ض أ ثلاثا ثلاثا حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أ ب ي إ س ح ا ق عن أ ب ي ح ي ة عن علي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ت و ض أ ثلاثا ثلاثا قال أ ب و عيسى وفي ا ل ب ابو عن عثمان عيسى ا ا ئ ش ة و ل ر ب ع عمر وأبي أمامة وأبي رافع وعبد الله بن عمر ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد كعب ع وابن وأبي وأبي وأبي وجابر وأبي أبو أمامة الله الله بن زيد وأبي بن بن هريرة زيد ي قال أبو عيسى حديث علي أ ح س ن شيء في هذا الباب و أ ص ح ل أ ن ه قد روي من غير وجه عن علي رضوان الله عليه وقال ا هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء ثلاث ل ل على أهل أفضل وأفضله وليس ع عند بعده م مرة مرة ومرتين أن و شيء يجزئ ابن المبارك لا آ م ن إ ذ ا زاد في الوضوء على الثلاث أ ن ي أ ث م وقال أ ح م د و إ س ح ا ق لا يزيد على الثلاث إ ل ا رجل مبتلى حدثنا إ س م ا ع ي ل بن موسى الفزاري حدثنا شريك عن ثابت بن أ ب ي ص ف ي ة قال قلت ل أ ب ي جعفر حدثك جابر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ت و ض أ م ر ة م ر ة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا قال نعم قال أ ب و عيسى وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أ ب ي ص ف ي ة قال قلت ل أ ب ي جعفر حدثك جابر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ت و ض أ م ر ة م ر ة قال نعم وحدثنا بذلك هناد و ق ت ي ب ة قالا حدثنا وكيع عن ثابت بن أ ب ي ص ف ي ة قال أ ب و عيسى وهذا أ ص ح من حديث شريك ل أ ن ه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع وشريك كثير الغلط وثابت بن أ ب ي صفيه هو أ ب و ح م ز ة الثمالي حدثنا محمد بن أبي عمر، حدثنا يحيا ومسح عبد زيد يديه بن سفيان بن عيينة عن عمر بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد، أن النبي مرتين مرتين ومسح برأسه وغسل رجليه مرتين الله الله ثلاثة عمر عمر وسلم أبي أبيه برأسه توضأ عليه رجليه فغسل وغسل وغسل وجهه صلى قال أ ب و عيسى وهذا حديث حسن صحيح وقد ذكر في غير حديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ت و ض أ بعض وضوئه م ر ة وبعضه ثلاثا وقد رخص بعض أ ه ل العلم في ذلك لم يروا ب أ س ا أ ن ي ت و ض أ الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين أ و مره ة حدثنا ن ا د وقتيبة قالا حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ص عن أ ب ي إ س ح ا ق عن أ ب ي ح ي ة قال ر أ ي ت عليا ت و ض أ فغسل كفيه حتى أ ن ق ا ه م ا ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح ب ر أ س ه م ر ة ثم غسل قدميه إ ل ى الكعبين ثم قام ف أ خ ذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال أ ح ب ب ت أ ن أ ر ي ك م كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ب و عيسى وفي الباب عن عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو ا ل ر ب ي ع وعبد الله بن أ ن ي س و ع ا ئ ش ة رضوان الله عليهم حدثنا ق ت ي ب ة وهناد قال ا حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ص عن أ ب ي إ س ح ا ق عن عبد خير ذكر عن علي مثل حديث أ ب ي ح ي ة إ ل ا أ ن عبد خير قال كان إ ذ ا فرغ من طهوره أ خ ذ من فضل طهوره بكفه فشربه قال أبو عيسى حديث علي رواه أبو إسحاق عن أبي حية وعبد خير والحارث عن علي. وقد قدامة رواه الهمداني والحارث رواه زائدة بن قدامة وغير واحد علي علي أبو أبو أبي وعبد بن وغير عيسى عن عن حديث حية خير عن خالد بن ع ل ق م ة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه حديث الوضوء بطوله وهذا حديث حسن صحيح قال وروى ش ع ب ة هذا الحديث عن خالد بن ع ل ق م ة ف أ خ ط أ في اسمه واسم أ ب ي ه فقال مالك بن ع ر ف ط ة عن عبد خير عن علي قال وروى عن أ ب ي ع و ا ن ة عن خالد بن ع ل ق م ة عن عبد خير عن علي قال وروي عنه عن مالك بن ع ر ف ط ة مثل ر و ا ي ة ش ع ب ة والصحيح خالد بن ع ل ق م ة حدثنا نصر بن علي الجهضمي و أ ح م د بن أ ب ي عبيد الله السليمي البصري قالا حدثنا أ ب و ق ت ي ب ة سلم بن ق ت ي ب ة عن الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إ ذ ا توضات فانتضح قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب قال وسمعت محمدا يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث قال وفي الباب عن أ ب ي الحكم بن سفيان وابن حدثنا علي بن حجر اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إ س ب ا غ الوضوء على المكاره و ك ث ر ة الخطى إ ل ى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط وحدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه وقال ق ت ي ب ة في حديثه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاثة قال ابو عيسى وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس و ع ب ي د ة و ي ق ا ل ع ب ي د ة ا ئ ش ة وعبد الرحمن بن عائش الحضرمي و أ ن س قال أ ب و عيسى وحديث أ ب ي ه ر ي ر ة في هذا الباب حديث حسن صحيح وعلاء ا ل بن عبد الرحمن هو بن يعقوب الجهني الحرقي وهو ث ق ة عند أ ه ل الحديث حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عبد زيد بعد سفيان بن بن بن عن بن عن عن عروة عن عن كان ينشف الله معاذ الزهري عائشة قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء لرسول وسلم وكيع أبي عليه وهب عروة صلى خرقة قال أ ب و عيسى حديث ع ا ئ ش ة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء و أ ب و معاذ يقولون و سليمان بن أ ر ق م وهو ضعيف عند أ ه ل الحديث قال وفي الباب عن معاذ بن جبل حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أ ن ع م عن ع ت ب ة بن حميد عن ع ب ا د ة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا ت و ض أ مسح وجهه بطرف ثوبه قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب و إ س ن ا د ه ضعيف ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أ ن ع م ا ل إ ف ر ي ق ي يضعفان في الحديث وقد رخص خ و م من أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه خيل إن الوضوء يوزن وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري وهو إنما من المسيب محمد بن حميد مجاهد أنه إن عن بن حدثنا بن حدثنا حدثنيه بن عني كرهه كرهه ذلك الرازي جرير قال قبل ثقة خيل علي سعيد عندي عن ث ع ل ب ة عن الزهري قال إ ن م ا كره المنديل بعد الوضوء ل أ ن الوضوء يوزن حدثنا محمد حدثنا حباب صالح زيد يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الثعلبي عثمان عن عمر بن بن عمران بن عن بن عن بن عن الخولاني عن بن الكوفي معاوية خطاب قال قال رسول الله صلى الله جعفر ربيعة عمر عليه رسول أبي وأبي وسلم صلى من ت و ض أ ف أ ح س ن الوضوء ثم قال أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ث م ا ن ي ة أ ب و ا ب ا ل ج ن ة يدخل من أ ي ه ا شاء قال ابو عيسى وفي الباب عن انس وعقبه بن عامر قال أبو عيسى حديث عمر قد خلف وروى عبد الله بن صالح وغيره عن م ع ا و ي ة بن صالح عن ر ب ي ع ة بن يزيد عن أ ب ي إ د ر ي س عن ع ق ب ة بن عامر عن عمر وعن ر ب ي ع ة عن أ ب ي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر وهذا حديث في اسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء هذا الباب قال محمد و أ ب و إ د ر ي س لم يسمع من عمر شيئا حدثنا أ ح م د بن منيع وعلي بن حجر قالا حدثنا إ س م ا ع ي ل بن علي عن أ ب ي ر ي ح ا ن ة عن س ف ي ن ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان ي ت و ض أ بالمد ويغتسل بالصاع قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة وجابر وأنس بن مالك بن قال أ ب و عيسى حديث س ف ي ن ة حديث حسن صحيح و أ ب و ر ي ح ا ن ة اسمه عبد الله بن مطر وهكذا ر أ ى بعض أ ه ل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع وقال الشافعي واحمد و إ س ح ا ق ليس معنى هذا الحديث على التوقيت انه ل ت ت و ق ي أ لا يجوز أ ك ث ر منه ولا أ ق ل منه وهو قدر ما يكفي حدثنا محمد بن بشار حدثنا أ ب و داود الطيالسي حدثنا خ ا ر ج ة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي بن ض م ر ة السعدي عن أ ب ي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي بن كعب حديث غريب وليس اسناده بالقوي والصحيح عند أ ه ل الحديث ل أ ن لا نعلم أ ح د ا اسنده غير خارجه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وخارجه ليس بالقوي عند أ ص ح ا ب ن ا وضعفه ابن المبارك حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا س ل م ة بن الفضل عن محمد بن إ س ح ا ق عن حميد عن أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أ و غير طاهر قال قلت ل أ ن س فكيف كنتم تصنعون أ ن ت م قال كنا نتوضا وضوءا واحدا قال أ ب و عيسى وحديث حميد عن أ ن س حديث حسن غريب من هذا الوجه والمشهور عند أ ه ل الحديث حديث ع م ر بن عامر ا ل أ ن ص ا ر ي عن أ ن س وقد كان بعض أ ه ل العلم يرى الوضوء لكل ص ل ا ة استحبابا لا على الوجوب وقد روي في حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من ت و ض أ على طهر كتب الله له به عشر حسنات قال وروى هذا الحديث ا ل إ ف ر ي ق ي عن أ ب ي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الافريقي وهو اسناد ضعيف قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان ذكر لهشام بن ع ر و ة هذا الحديث فقال هذا اسناد مشرقي قال سمعت احمد بن الحسن يقول سمعت احمد بن حنبل يقول ما ر أ ي ت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن هو ابن مهدي ق ا ل حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر ا ل أ ن ص ا ر ي قال سمعت أ ن س بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ي ت و ض أ عند كل ص ل ا ة قلت ف أ ن ت م ما كنتم تصنعون قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث حميد عن أ ن س حديث جيد غريب حسن حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن عبد مهدي مرسد بريدة بن بن عن سفيان عن علقمة بن عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي بشار قال الله علقمة وسلم أبيه عليه صلى ي ت و ض أ لكل ص ل ا ة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر إ ن ك فعلت شيئا لم تكن فعلته قال عمدا فعلته قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى ت و ض أ م ر ة م ر ة قال وروى سفيان الثوري هذا الحديث أ ي ض ا عن محارب بن ديثار عن سليمان بن بريده ة أن النبي ا صلى ل ل عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال ورواه عبد عن عن وسلم لكل صلاة سليمان قال الرحمن يتوضأ سفيان بريدة أبيه مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن ديثار ورواه ورواه محارب محارب كان بن بن بن عن سليمان بن ب ر ي د ة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا أ ص ح من حديث و ف ي ا والعمل على هذا عند أ ه ل العلم أ ن ه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث وكان بعضهم ي ت و ض أ لكل ص ل ا ة استحبابا و إ ر ا د ة الفضل ويروى عن, الافريقي عن ابي ل إ ف ر ي ي ق عن أ غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ت و ض أ على طهر كتب الله له به عشر حسنات وهذا إ س ن ا د ضعيف وفي وسلم والعصر بوضوء واحد سفيان النبي عليه أبي عيينة الباب جابر الله الله الظهر حدثنا ابن أبي عمر حدثنا صلى صلى بن عبد بن عن عمر أن عن عمرو بن دينار عن أ ب ي ا ل ش ع ث ا ء عن ابن عباس قال حدثتني م ي م و ن ة قالت كنت أ غ ت س ل أ ن ا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إ ن ا ء واحد من ا ل ج ن ا ب ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول ع ا م ة الفقهاء أ ن لا ب أ س أ ن يغتسل الرجل و ا ل م ر أ ة من إ ن ا ء واحد قال وفي الباب عن علي و ع ا ئ ش ة و أ ن س وام هانئ وام س ل م ة وابن عمر قال أ ب و عيسى و أ ب و الشعثاء اسمه جابر بن زيد حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان ا ل ت ي م ي عن أ ب ي حاجب عن رجل من بني غفار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور ا ل م ر أ ة قال وفي الباب عن عبد الله بن سرجس قال أ ب و عيسى وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور ا ل م ر أ ة وهو قول أ ح م د و إ س ح ا ق كرها فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها ب أ س ا حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قالا حدثنا أ ب و داود عن ش ع ب ة عن عاصم قال سمعت أ ب ا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أ ن ي ت و ض أ الرجل بفضل طهور ا ل م ر أ ة أ و قال بسؤرها قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن و أ ب و حاجب اسمه س و ا د ة بن عاصم وقال محمد بن بشار في حديثه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ي ت و ض أ الرجل بفضل طهور ا ل م ر أ ة ولم يشك فيه محمد بن بشار حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ص عن سماك بن حرب عن ع ك ر م ة عن ابن عباس قال اغتسل بعض أ ز و ا ج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه ف أ ر ا د رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ي ت و ض أ منه فقال ت يا رسول الله إ ن ي كنت جنبا و فقال إ ن الماء لا يجنب قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي حدثنا والحسن واحد حدثنا محمد الوليد كثير هنال بن عن بن عن بن الخلال قالوا أسامة علي وغير أبو كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أ ب ي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أ ن ا ت و ض أ من بئر بضاعه وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنكن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الماء طهور لا ينجسه شيء قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وقد جود أ ب و أ س ا م ة هذا الحديث فلم يرو أ ح د حديث أ ب ي سعيد في بئر ب ض ا ع ة أ ح س ن مما روى ابو م وقد روي هذا الحديث هذا من عن غير وجه أ ي سعيد ف ي اسامه ل ب ب ابن ا ا عن ع و ع ئ عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ي س أ ل عن الماء يكون في الفلاه من ا ل أ ر ض وما ينوبه من السباع والدواب قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث قال عبدته قال محمد بن محمد قال إسحاق القلة هي الجرار والقلة الجرار هي التي ت ي س قال ى ف ي ه ق ا أ ب و عيسى وهو قول الشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق قالوا إ ذ ا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أ و طعمه وقالوا يكون نحوا من خمس قرب حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن الرزاق همام معمر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أ ح د ك م في الماء الدائم ثم ي ت و ض أ منه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر حدثنا خ ت ي ب ة عن مالك وحدثنا ا ل أ ن ص ا ر ي إ س ح ا ق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن س ل م ة بن آ ل بن ا ل أ ز ر ق أ ن المغيره بن أ ب ي برده وهو من بني عبد الدار أ خ ب ر ه أ ن ه سمع أ ب ا ه ر ي ر ة يقول س أ ل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إ ن ا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ف إ ن توضانا به عطشنا أ ف ن ت و ض أ من ماء البحر ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال وفي الباب عن جابر والفراسي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أ ك ث ر الفقهاء من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أ ب و بكر وعمر وابن عباس لم يروا ب أ س ا بماء البحر وقد كره بعض أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو ق ا ل عبد الله بن ع م ر هو نار حدثنا هناد و ق ت ي ب ة و أ ب و ك ر ي ب قالوا حدثنا وكيع عن ا ل أ ع م ش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إ ن ه م ا يعذبان وما يعذبان في كبير أ م ا هذا فكان لا يستثر من بوله و أ م ا هذا فكان يمشي ب ا ل ن م ي م ة قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي موسى وعبد الرحمن بن ح س ن ة وزيد بن ثابت وأبي بكر قال أ ب و ع ي س ى هذا حديث حسن صحيح وروا م ن ص و ر هذا الحديث ع ن م ج ابا ه د عن ا ن ع ب س طاوس وسمعت ولم ورواية الأعمش قال يذكر فيه عن طاوس ورواية الأعمش أصح أ بكر ا ب محمد بن أ ب ا ن ا ل ب ل خ ي مستملي وكيعا يقول ا وكيع ل أ ع م ش أ ح ف ظ لاسناد إ ب ر ا ه ي م من منصور حدثنا ق ت ي ب ة أ ح م د بن منيع قالا حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن ع ت ب ة عن أ م قيس بنت محصن قالت دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم ي أ ك ل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه قال وفي الباب عن علي و ع ا ئ ش ة وزينب و ل ب ا ب بنت ة ا ل ح ابو ر ث وهي أم الفضل ن بن عباس بن عبد المطلب أ ب ي السمح و عيسى ب بن ب د الله عمر و أ ليلى وابن ا ب ع قال أبو ع ي س وهو قول غير واحد من أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أ ح م د و إ س ح ا ق قالوا ي ن ض ح بول الغلام ويغسل بول ا ل ج ا ر ي ة وهذا ما لم يطعما فإذا ما يطعما طعما لم جميعا غسلا حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن س ل م ة حدثنا حميد و ق س ا د ة و ت ا ب ت عن أ ن س أ ن ناسا من ع ر ي ن ة قدموا ا ل م د ي ن ة فاجتوها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إ ب ل ا ل ص د ق ة وقال اشربوا من أ ل ب ا ن ه ا و أ ب و ا ل ه ا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم و ا س ت ا ق و ا ا ل إ ب ل وارتدوا عن ا ل إ س ل ا م ف أ ت ي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أ ي د ي ه م و أ ر ج ل ه م من خلاف وثمر أ ع ي ن ه م و أ ل ق ا ه م بالحره قال أ ن س فكنت أ ر ى أ ح د ه م يكد ا ل أ ر ض بفيه حتى ماتوا وربما قال حماد يكدم ا ل أ ر ض بفيه حتى ماتوا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أ ن س وهو قول أ ك ث ر أ ه ل العلم قالوا لا ب أ س ببول ما يؤكل لحمه حدثنا الفضل بن سهل ا ل أ ع ر ج البغدادي حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سلمان التيمي عن أ ن س بن مالك قال إ ن م ا سمل النبي صلى الله عليه وسلم أ ع ي ن ه م ل أ ن ه م سملوا أ ع ي ن ا ل ر ع ا ة قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أ ح د ا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع وهو معنى قوله والجروح قصاص وقد روي عن محمد بن سيرين قال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 وابن عباس وابن مسعود وابن عباس سعيد قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول العلماء ان لا يجب عليه الوضوء الا من حدث يسمع صوتا او يجد ريحا وقال عبدالله المبارك اذا الحدث لا عليه بن يجب فانه شك في الحدث فإنه لا يجب عليه إ ذ ان خرج م قبل الله م ر أ ة ا ر ي ي ح وجب ع ل ا ا لا و و وهو قول ض ء ل ش ا ف ع يقبل و إ س ح ا أحدثنا محمود ن غ ي ا أحدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام ابن ن عن منبه عن أبي هريرة عن النبي عبد معمر أبي هريرة صلاه ى ل ل عليه وسلم ق احدكم ل الله لا يقبل صلاة إن أ إ ذ ا أ ح د ث حتى ي ت و ض أ قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح حدثنا إ س م ا ع ي ل بن موسى كوفي وهناد بن عبيد المحاربي المعنى واحد قالوا حدثنا عبد السلام بن حرب عبد خالد الدالاني عن قتادة بن عن عن عن عن ابن السلام الملائي العالية عباس أبي أبي ثم قام يصلي فقلت يا رسول الله إ ن ك قد نمت قال إ ن الوضوء لا يجب إ ل ا على من نام مضطجعا ف إ ن ه إ ذ ا اضطجع استرخت مفاصله قال أ ب و عيسى و أ ب و خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة وابن مسعود و أ ب ي ه ر ي ر ة حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن ش ع ب ة عن ق ت ا د ة عن أ ن س بن مالك قال كان أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضاون قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وسمعت صالح بن عبد الله يقول س أ ل ت عبد الله بن المبارك ع من نام قاعدا معتمدا فقال لا وضوء عليه قال أ ب و عيسى وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أ ب ي عروبه عن ق ت ا د ة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه أ ب ا ا ل ع ا ل ي ة ولم ي ر ف ع واختلف العلماء في الوضوء من النوم ف ر أ ى أ ك ث ر ه م أ ن لا يجب عليه الوضوء إ ذ ا نام قاعدا أ و قائما حتى ينام مضطجعا وبه يقول الثوري وابن المبارك و أ ح م د قال وقال بعضهم إ ذ الشافعي نام حتى غ ب وجب وبه على عقله وجب عليه الوضوء وبه يقول إسحاق وقال ل إسحاق ا من نام قاعدا ف ر أ ى رؤيا أ و زالت مقعدته ل و س ن النوم فعليه الوضوء حدثنا ابن أ ب ي عمر قال حدثنا سفيان بن عمرو ي ي ن عن ة ح م د عن أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار ولو من ثور أ ق ط قال فقال له ابن عباس يا أ ب ا ه ر ي ر ة أ ن ا توضا من الدهن أ ن ا توضا من الحميم قال فقال أ ب و ه ر ي ر ة يا ابن اخي إ ذ ا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا قال وفي الباب عن أ م ح ب ي ب ة و أ م س ل م ة وزيد بن ثابت و أ ب ي ط ل ح ة و أ ب ي أ ي و ب و أ ب ي موسى قال أ ب و عيسى وقد ر أ ى بعض أ ه ل العلم الوضوء مما غيرت النار وأكثر أهل أ العلم من ص حدثنا ا النبي صلى الله والتابعين ب ب صلى عليه وسلم والتابعين ومن ع ه م مما على الوضوء النار ترك غيرت ح د ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ا معه فدخل على ا م ر أ ة من ا ل أ ن ص ا ر فذبحت له ش ا ة ف أ ك ل و أ ت ت ه بقناع من رطب ف أ ك ل منه ثم ت و ض أ للظهر وصلى ثم انصرف ف أ ت ت ه ب ع ل ا ل ة من ع ل ا ل ة ا ل ش ا ة ف أ ك ل ثم صلى العصر ولم يتوضا أ ق ل وفي الباب عن أبي ي الباب ا ل بكر عن ص د قال و ب عباس مسعود وابن وأبي وأبي وأم هريرة رافع ح ك م وعمر ابو ن النعمان أ م عيسى ولا يصح حديث أ ب ي بكر في هذا الباب من قبل إ س ن ا د ه إ ن م ا رواه حسام بن مصك عن ابن سيرين عن ابن عباس ابن عن أ ب ي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح إ ن م ا هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وجه الله عليه وسلم ورواه عطاء بن يسار وعكلمته الحفاظ ابن ابن عباس النبي عطاء يسار عطاء الله عباس روى وروي غير سيرين عمر وسلم ومحمد وعلي صلى من عن عن عن بن بن بن بن بن عبد الله بن عباس وغير واحد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن أ ب ي بكر الصديق وهذا أ ص ح قال أ ب و عيسى والعمل على هذا عند أ ك ث ر أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي و أ ح م د وكان س ح ا رأوا ق ر ت ل ل و و ض ء مما مست ا ا ر و هذا آخر الحديث أ وكأن م من وسلم ر رسول ي عليه ن الله صلى الله ل هذا ا ناسخ للحديث ا ل أ و ل حديث الوضوء مما مست النار حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله حدثنا عن عن بن عن الرحمن بن عن بن معاوية الأعمش الرازي البراء عازب عبد عبد عبد أبو أبي ليلى عن البراء بن بن قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم ا ل إ ب ل فقال توضاوا منها وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضاوا منها قال وفي الباب عن جابر بن س م ر ة و أ س ي د بن حضير قال أ ب و عيسى وقد روى الحجاج بن أ ر ط ا ة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن أ س ي د بن حضير والصحيح حديث عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن البراء بن عازب وهو قول أ ح م د و إ س ح ا ق وروى ع ب ي د ة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن ذي ا ل غ ر ة الجهني وروى حماد بن س ل م ة هذا الحديث عن الحجاج بن أ ر ط ا ة ف أ خ ط أ فيه وقال فيه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن أ ب ي ه عن أ س ي د بن حضير والصحيح رسول وسلم الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال إسحاق صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله ليلى صلى الله عليه صح أبي في عن عبد عبد عن عبد عن عن بن بن بن حديث البراء وحديث جابر بن س م ر ة وهو قول أ ح م د و إ س ح ا ق وقد روي عن بعض أ ه ل العلم من التابعين وغيرهم أ ن ه م لم يروا الوضوء من لحوم ا ل إ ب ل وهو قول سفيان الثوري و أ ه ل ا ل ك و ف ة حدثنا إ س ح ا ق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن ع ر و ة قال أ خ ب ر ن ي أ ب ي عن ب س ر ة بنت صفوان أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى ي ت و ض أ قال وفي الباب عن أ م ح ب ي ب ة و أ ب ي أ ي و ب و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ر و ى ا ب ن ة أ ن ي س و ع ا ئ ش ة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو عيسى هذا حديث حسن صحيح حسن هذا قال هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن بسره وروى أ ب و أ س ا م ة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن مروان عن بسره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا بذلك إ س ح ا ق بن منصور حدثنا أ ب و أ س ا م ة بهذا وروى هذا الحديث ابو الزناد عن عروه عن بصره عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن عروه عن بصره عن النبي صلى الله عليه وسلم ن ح و وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وقال ب ه ي و ل أ و ز ابو ع والشافعي ي شيء في وأحمد وإسحاق وأصح قال هذا ا ل محمد ا ب بسرة حديث ق ا ل أبو زرعه حديث ام حبيبه في هذا الباب صحيح وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسه بن ابي سفيان عن ام حبيبه وقال محمد لم و ر و ا مكحول عن رجل عن ع ن ب س ة غير هذا الحديث و ك أ ن ه لم ير هذا الحديث صحيحا حدثنا هند ا حدثنا ملازم بن ع م ر عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي هو الحنفي عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل هو إ ل ا م ض غ ة منه أ و بضعه منه قال وفي الباب عن أ ب ي أ م ا م ة قال أ ب و عيسى وقد روي عن غير واحد من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين أ ن ه م لم يروا الوضوء من مس الذكر وهو قول أ ه ل ا ل ك و ف ة وابن المباركه و ذ هذا هذا ا الحديث الباب روا الحديث أحسن وقد شيء روي في هذا الباب وقد روا هذا الحديث أيوب بن عتبة و م ح م د ب ن ج ا ب ر عن قتيبه ي أبيه س بن عن طلخ وقد ك ل أهل ل م بعض ا ح د ث في محمد ن بن جابر وأيوب بن, وحديث ملازم بن عمر عن جابر ملازم ا وأيوب عتبة عبد عمر وحديث ل ل بن بدر أصح وأحسن. حدثنا قتيبة وهناد أ ح حدثنا س ن قتيبة و و أ ب و ك ر ي ب و أ ح م د بن منيع ومحمود بن غيلان و أ ب و عمار الحسين بن حريث قالوا حدثنا وكيع عن ا ل أ ع م ش عن حبيب بن أ ب ي ثابت عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إ ل ى ا ل ص ل ا ة ولم يتوضا قال قلت من هي إ ل ا أ ن ت قال ف ض ح ك قال أ ب و عيسى وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أ ه ل العلم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 و إ ن م ا ترك أ ص ح ا ب ن ا حديث ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ل أ ن ه لا يصح عندهم لحال الاسناد قال وسمعت أ ب ا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا وقال هو شبه لاشيء قال وسمعت محمد بن إ س م ا ع ي ل ي ض ع ف هذا الحديث وقال حبيب بن أ ب ي ثابت لم يسمع من ع ر و ة وقد روي عن إ ب ر ا ه ي م التيمي عن ع ا ئ ش ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضا وهذا لا يصح أ ي ض ا ولا نعرف ل إ ب ر ا ه ي م التيمي سماعا من ع ا ئ ش ة وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء حدثنا أ ب و ع ب ي د ة بن أ ب ي ا ل سفر وهو أ ح م د بن عبد الله الهمداني الكوفي و إ س ح ا ق بن منصور قال أ ب و ع ب ي د ة حدثنا وقال إ س ح ا ق أ خ ب ر ن ا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أ ب ي عن حسين المعلم عن يحيى بن أ ب ي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو ا ل أ و ز ا ع ي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أ ب ي ه عن معدان بن أ ب ي ط ل ح ة عن أ ب ي الدرداء أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء ف أ ف ط ر فتوضا فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أ ن ا صببت له وضوءه قال أ ب و عيسى وقال إ س ح ا ق بن منصور معدان بن ط ل ح ة قال أ ب و عيسى وابن أ ب ي ط ل ح ة أ ص ح قال أ ب و عيسى وقد ر أ ى غير واحد من أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاف وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك و أ ح م د و إ س ح ا ق وقال بعض أ ه ل العلم ليس في القيء والرعاف وضوء وهو قول مالك والشافعي وقد جود الحديث حسين المعلم هذا الحديث وروى ح حسين أصح د ي شيء في ث هذا الباب و معمر هذا الحديث عن يحيى بن أ ب ي كثير ف أ خ ط أ فيه فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدن ا عن أ ب ي الدرداء ولم يذكر فيه ا ل أ و ز ع ي وقال عن خالد بن معدن ا و إ ن م ا هو معدن ا بن أ ب ي ط ل ح ة حدثنا هند ا حدثنا شريك عن أ ب ي ف ز ا ر ة عن أ ب ي زيد عن عبد الله بن مسعود قال س أ ل ن ي النبي صلى الله عليه وسلم ما في إ د ا و ت ك فقلت نبيذ فقال ث م ر ة ط ي ب ة وماء طهور قال ف ت و ض أ منه قال أ ب و عيسى وإنما روي وسلم وأبو زيد رجل مجهول عن عن عن النبي هذا الحديث الله الله رجل أبي زيد عليه زيد صلى عبد عند أهل الحديث لا تعرف له رواية غير هذا الحديث أهل له لا ر و ا ي غير ة ه ذ ا ا ل ح د وقد ي ث رأى بعض أ ه ل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان الثوري وغيره وقال بعض أ ه ل العلم لا ي ت و ض أ بالنبيذ وهو قول الشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق وقال إ س ح ا ق إ ن ابتلي رجل بهذا ف ت و ض أ بالنبيذ وتيمم أ ح ب إ ل ي ه قال أ ب و عيسى وقول من يقول لا ي ت و ض أ بالنبيذ اقرب إ ل ى الكتاب و أ ش ب ه ل أ ن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال إ ن له دسما قال وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي و أ م سلمه قال أبو و عيسى ذ ا حديث حسن صحيح و قال د رأى بعض أهل بعض ع ل م ابو ل ل ل م م من ض ض ا ن ه ذ ا عيسى ن ن د ا الاستحباب ولم ير بعضهم من اللبن حدثنا نصر بن على ولم ومحمد بن بشار قال حدثنا أ ب و أ ح م د محمد بن عبد الله الزبيري عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أ ن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و إ ن م ا يكره هذا عندنا إ ذ ا كان على الغائط والبول وقد فسر بعض أ ه ل العلم ذلك وهذا أ ح س ن شيء روي في هذا الباب قال أ ب و عيسى وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ وعبد الله بن ح ن ظ ل ة وعلقمه بن الفغواء وجابر والبراء حدثنا سوار بن عبد الله العنبري حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أ ي و ب يحدث عن محمد بن سيرين عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال يغسل ا ل إ ن ا ء إ ذ ا ولغ فيه الكلب سبع مرات أ و ل ا ه ن أ و أ خ ر ا ه ن بالتراب و إ ذ ا ولغت فيه الهره غسل م ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق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 عن إ س ح ا ق بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة عن ح م ي د ة بنت عبيد بن ر ف ا ع ة عن ك ب ش ة بنت كعب بن مالك وكانت عند ابن أ ب ي ق ت ا د ة أ ن أ ب ا ق ت ا د ة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا قالت فجاءت ه ر ة تشرب ف أ ص غ ى لها ا ل إ ن ا ء حتى شربت قالت ك ب ش ة فراني أ ن ظ ر إ ل ي ه فقال أ ت ع ج ب ي ن يا بنت أ خ ي فقلت نعم قال إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن ه ا ليست بنجس إ ن م ا هي من الطوافين عليكم أ و الطوافات وقد روى بعضهم عن مالك وكانت عند أ ب ي ق ت ا د ة والصحيح ابن أ ب ي ق ت ا د ة قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أ ك ث ر العلماء من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق لم يروا بسؤر ا ل ه ر ة ب أ س ا وهذا أ ح س ن شيء روي في هذا الباب وقد جود مالك هذا الحديث عن إ س ح ا ق بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة ولم ي أ ت ي به أ ح د أ ت م من مالك حدثنا هناد حدثنا وكيع عن ا ل أ ع م ش عن إ ب ر ا ه ي م عن همام بن الحارث قال بال جرير بن عبد الله ثم ت و ض أ ومسح على خفيه فقيل له أ ت ف ع ل هذا قال وما يمنعني وقد ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله قال إبراهيم وكان يعجبهم حديث جرير ل أ ن إ س ل ا م ه كان بعد نزول ا ل م ا ئ د ة هذا قول إ ب ر ا ه ي م يعني كان يعجبهم قال وفي الباب عن عمر وعلي و ح ذ ي ف ة و ا ل م غ ي ر ة وبلال وسعد و أ ب ي أ ي و ب وسلمان و ب ر ي د ة و ع م ر بن أ م ي ة و أ ن س وسهل بن سعد و ي ع ل بن م ر ة و ع ب ا د ة بن الصامت وأسامة بن شريك وأبي أمامة وجابر وأسامة بن زيد وابن و أمامة عبادة ويقال بن عمارة وأبي بن شريك زيد ي قال ابو ن عمارة أ ب بن ي عيسى م ا قال ر ة أبو ع وحديث جرير حديث حسن صحيح ويروى عن شهر ا بن حوشب قال ر أ ي ت جرير ا بن عبد الله ت و ض أ ومسح على خفيه فقلت له في ذلك فقال ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم ت و ض ا ومسح على خفيه فقلت له أ ق ب ل ا ل م ا ئ د ة أ م بعد ا ل م ا ئ د ة فقال ما أ س ل م ت إ ل ا بعد ا ل م ا ئ د ة حدثنا بذلك قتيبة حدثنا خالد بن زياد الترمذي عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير قال وروى ب ق ي ة عن إ ب ر ا ه ي م بن أ د ه م عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير وهذا حديث مفسر ل أ ن بعض من أ ن ك ر المسح على الخفين ت أ و ل أ ن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائده ة وذكر جرير في ي ح د ث أنه رأى النبي الخفين نزول الله عليه صلى على الخفين بعد نزول المائدة وسلم بعد مسح عن عمرو بن ميمون عن أ ب ي عبد الله الجدلي عن خ ز ي م ة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر ث ل ا ث ة وللمقيم يوم وذكر عن يحيى بن معين أ ن ه صحح حديث خ ز ي م ة بن ثابت في المسح و أ ب و عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن علي و أ ب ي ب ك ر ة و أ ب ي ه ر ي ر ة وصفوان بن عسال وعوف بن مالك وابن عمر وجرير حدثنا هند ا حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ص عن عاصم بن أ ب ي ا ل نجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ي أ م ر ن ا إ ذ ا كنا سفرا أ ن لا ننزع خفافنا ث ل ا ث ة أ ي ا م ولياليهن الا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى الحكم بن ع ت ي ب ة وحماد عن إ ب ر ا ه ي م النخعي عن أ ب ي عبد الله الجدلي عن خ ز ي م ة بن ثابت ولا يصح قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبه لم يسمع إ ب ر ا ه ي م النخعي من أ ب ي عبد الله الجدلي حديث المسح وقال ز ا ئ د ة عن منصور كنا في ح ج ر ة إ ب ر ا ه ي م التيمي ومعنا إ ب ر ا ه ي م ا ل ن خ ع ي فحدثنا إ ب ر ا ه ي م التيمي عن عمرو بن ميمون عن أ ب ي عبد الله الجدلي عن خ ز ي م ة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين قال محمد بن إ س م اسماعيل ع ي ل أ ح ن صفوان بن شيء في حديث هذا الباب عسال ا ل ر د ي قال أبو س ى وهو و ق أكثر العلماء من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق قالوا يمسح المقيم يوم ا و ل ي ل ة والمسافر ث ل ا ث ة أ ي ا م ولياليهن قال أ ب و عيسى وقد روي عن بعض أ ه ل العلم م أ ن ه لم ي وقد ت والتوقيت و وهو قول مالك بن أنس قال أبو ا المسح الخفين مالك قال في عيسى على أنس أصح بن ق روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أ ي ض ا من غير حديث عاصم حدثنا أ ب و الوليد الدمشقي حدثنا حيوة الوليد يزيد ثور بن أخبرني بن حيوة عن بن عن عن بن رجاء كاتب المغيرة عن المغيرة مسلم شعبة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أ ع ل ى الخف و أ س ف ل ه قال أ ب و عيسى وهذا قول غير واحد من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن بن يسنده حديث يزيد غير مالك لم مسلم عن قال أ ب و عيسى و س أ ل ت أ ب ا ز ر ع ة ومحمد بن إ س م ا ع ي ل عن هذا الحديث فقالا ليس بصحيح ل أ ن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن ح ي و ة قال حدثت عن كاتب ا ل م غ ي ر ة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه ا ل م غ ي ر ة حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أ ب ي الزناد عن أ ب ي ه عن عروه بن الزبير عن ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة قال ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما قال ابو عيسى حديث المغيره حديث حسن وهو حديث عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن عروه عن المغيره ولا نعلم احدا يذكر عن ع ر و ة عن ا ل م غ ي ر ة على ظاهرهما غيره وهو قول غير واحد من أ ه ل العلم وبه يقول سفيان الثوري واحمد قال محمد بن غيلان قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيره بن ش ع ب ة قال ت و ض أ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أ ه ل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق قالوا يمسح على الجوربين و إ ن لم تكن ع ل ي ن اذا كانا ثخينين قال وفي الباب عن أ ب ي موسى قال أ ب و عيسى سمعت صالح بن محمد الترمذي قال سمعت أ ب ا مقاتل السمرقندي يقول دخلت على أ ب ي ح ن ي ف ة في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء ف ت و ض أ وعليه جوربان فمسح عليهما ثم قال فعلت اليوم شيئا لم أ ك ن أ ف ع ل ه مسحت على الجوربين وهما غير منعلين ا حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان ا ل ت ي م ي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة عن أ ب ي ه قال ت و ض أ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين و ا ل ع م ا م ة قال بكر وقد سمعت من ابن ا ل م غ ي ر ة قال وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آ خ ر أ ن ه مسح على ناصيته وعمامته وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة ذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة على ولم يذكر بعضهم الناصية. وسمعت ل الناصية م بعضهم يذكر و أ ح م د بن الحسن يقول سمعت أ ح م د بن حنبل يقول ما ر أ ي ت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان قال وفي الباب عن عمرو بن أ م ي ة وسلمان وثوبان و أ ب ي أ م ا م ة قال أ ب و عيسى حديث ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أ ه ل العلم من أصحاب النبي أصحاب صلى الله عليه وقال س وأنس ل م منهم وعمر وبه أبو بكر ي و ل أ وأحمد و وإسحاق قالوا يمسح على العمامة وقال ز ا العمامة ع على ي يمسح غير واحد من أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على ا ل ع م ا م ة إ ل ا أ ن يمسح ب ر أ س ه مع ا ل ع م ا م ة وهو قول سفيان ا ل ت و ر ي ومالك بن أ ن س وابن المبارك والشافعي قال ابو عيسى وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول ان مسح على العمامه يجزئه للاثر أ ث ث ر ح د ن هنال ح د ن بن عن ا عن عن علي مسهر حدثنا ق ت ي ب ة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إ س ح ا ق هو القرشي عن أ ب ي ع ب ي د ة بن محمد بن عمار بن ياسر قال س أ ل ت جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين فقال ا ل س ن ة يا ابن أ خ ي قال و س أ ل ت ه عن المسح على ا ل ع م ا م ة فقال أ م س الشعر الماء حدثنا هناد حدثنا وكيع عن ا ل أ ع م ش عن سالم بن أ ب ي الجعد عن ك ر ي ب عن ابن عباس عن خالته م ي م و ن ة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابه ف أ ك ف ا ا ل إ ن ا ء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم أ د خ ل يده في ا ل إ ن ا ء ف أ ف ا ض على فرجه ثم دلك بيده الحائط أو الأرض و ا مضمض ثم س ت ن ش قال وغسل وجهه و ذ ر ع ع ي ه ثم أفاض ى رأسه ث ل ابو ث ثم ثم ة أفاض أ فغسل سائر قال على رجليه تنحى جسده عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أ م س ل م ة وجابر و أ ب ي سعيد وجبير بن مطعم و أ ب ي ه ر ي ر ة حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان بن عيينه عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ر ا د أ ن يغتسل من ا ل ج ن ا ب ة ب د أ فغسل يديه قبل أ ن يدخلهما ا ل إ ن ا ء ثم غسل فرجه ويتوضا وضوءه ل ل ص ل ا ة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على ر أ س ه ثلاث حثيات قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أ ه ل العلم في الغسل من الجنابه أ ن ه ي ت و ض أ وضوءه ل ل ص ل ا ة ثم يفرغ على ر أ س ه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه والعمل على هذا عند أ ه ل العلم وقالوا ان غ م س الجنب في الماء ولم يتوضا اجزاه وهو ق و ل ا ا ل ش ف ع يا وأحمد و ح إ س ق حدثنا ابن أبي ع م رسول حدثنا ف ي ي ا ن عن أ ب بن موسى عن موسى سعيد ا م ق ب عبد ر ي عن الله بن ر اني ف ع ع أم سلمة قالت قلت ا رسول ا ل ل ه إن امرأة اشد م ر أ أ ة ضفر ر أ س ي أ ف أ ن ق ض ه لغسل الجنابه قال لا إ ن م ا يكفيك أ ن تحثين على ر أ س ك ثلاث ح ت ي ا ت من ماء ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين أ و قال ف إ ذ ا أ ن ت قد تطهرت قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ه ل العلم أ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا اغتسلت من ا ل ج ن ا ب ة فلم تنقض شعرها ه ا أن ذلك ي ج ز ئ بعد أ ن تفيض الماء على ر أ س ه ا حدثنا نصر بن علي حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل ش ع ر ة ج ن ا ب ة ف ا غ س ل ا ل ش ع ر و أ ن ق و ا البشر قال وفي الباب عن علي و أ ن س قال أبو عيسى حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك وقد روى عنه غير واحد من ا ل أ ئ م ة وقد تفرد ب ه ذ ا الحديث عن مالك دينار ويقال الحارث بن وجيه ويقال ابن وجيه عن بن بن وجبة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ي ت و ض أ بعد الغسل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح قال أ ب و عيسى وهذا قول غير واحد من أهل اهل ل ل النبي صلى ل ل ع م أصحاب ا ع ي ه وسلم و العلم ت ا ب ي ن أن ا الغسل حدثنا يتوضأ أبو بعد و س ى المثنى محمد بن حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن الوليد عبد بن القاسم عن عن بن الأوزاعي ا مسلم ل قال س م عن عن عائشة أبيه ا ق إ ذ ا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فعلته أ ن ا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وعبد الله بن عمرو ورافع بن خديج حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ع ا ئ ش ة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا جاوز الختان الختانه وجب الغسل قال ابو عيسى حديث عائشه حديث حسن صحيح قال من غير وجه إ ذ ا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وهو قول أ ك ث ر أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل وأحمد التابعين سفيان والفقهاء أبو بكر وعلي وعائشة الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا التقى الختانان الغصل وجب حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا عبد الله بن المبارك أ خ ب ر ن ا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أ ب ي بن كعب قال إ ن م ا كان الماء من الماء ر خ ص ة في أ و ل ا ل إ س ل ا م ثم نهي عنها حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الله بن المبارك أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري بهذا الاسناد مثله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و إ ن م ا كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وهكذا روى غير واحد من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أ ب ي بن كعب ورافع بن خديج والعمل على هذا عند أ ك ث ر أ ه ل العلم على أ ن ه إ ذ ا جامع الرجل ا م ر أ ت ه في الفرج وجب عليهما ل غ س ل و إ ن لم ينزلا حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا شريك عن ابي الجحاف عن ع ك ر م ة عن ابن عباس قال إ ن م ا الماء من الماء في الاحتلام قال أ ب و عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك قال نجد عند هذا شريك عيسى أبو و أ ب و الجحاف اسمه داود بن أ ب ي عوف ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا أ ب و الجحاف وكان م ر ض ي ة قال أ ب و عيسى وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أ ب ي طالب والزبير و ط ل ح ة و أ ب ي أ ي و ب و أ ب ي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال الماء من الماء حدثنا أحمد بن ن م ي عن ح د ث ا حماد بن خالد الخياط بن عبيد ن ع د الله ا ل هو بن عمر ع م ر عن ع ب ي الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن ع ا ئ ش ة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى أ ن ه قد احتلم ولم يجد بللا قال لا غسل عليه قالت أ م س ل م ة يا رسول الله هل على ا ل م ر أ ة ترى ذلك غسل قال نعم إ ن النساء شقائق الرجال قال أ ب و عيسى و إ ن م ا روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن ب ب د الله عبيد م ر عن ع الله بن عمر حديث احتلامه يجد في يذكر عائشة الرجل البلل ولا يذكر وهو ع ب د بن بن قبل من عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في يحيى الحديث ه و قول غير واحد من أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين إ ذ ا استيقظ الرجل ف ر أ ى ب ل ة أ ن ه يغتسل وهو قول سفيان الثوري و أ ح م د وقال بعض أ ه ل العلم من التابعين إ ن م ا يجب عليه الغسل إذا إ كانت البلة بلة نطفة وهو قول الشافعي نطفة بلة قول وهو و س حدثنا ا وإذا رأى احتلاما فلا ق ولم رأى ير بلة غسل عليه ع ن عامة أهل العلم أهل ح د محمد بن عمرو السواق البلخي حدثنا هشيم عن يزيد بن أ ب ي زياد قال وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا حسين الجعفي عن ز ا ئ د ة عن يزيد بن أ ب ي زياد عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن علي قال س أ ل ت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل قال وفي الباب عن المقداد بن ا ل أ س و د و أ ب ي بن كعب قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من المدي الوضوء ومن المني الغسل وهو قول عامه اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم وبه يقول سفيان والشافعي واحمد واسحاق حدثنا هناد حدثنا ع ب د ة عن محمد بن إ س ح ا ق عن سعيد بن عبيد هو ابن السباق عن أ ب ي ه عن سهل بن حنيف قال كنت أ ل ق ى من المذي ش د ة وعناء فكنت أ ك ث ر منه الغسل فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم و س أ ل ت ه عنه فقال إ ن م ا يجزئك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي الله بما رسول منه قال يكفيك ك ف أن تأخذ ابو من ماء فتنضح ه ث ب أصاب أبو ك حيث ترى أنه أصاب منه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ولا نعرفه إ ل ا من حديث محمد بن إ س ح ا ق في المذي مثل هذا وقد اختلف أ ه ل العلم في المذي يصيب الثوب فقال بعضهم لا يجزئ إ ل ا الغسل وهو قول الشافعي و إ س ح ا ق وقال بعضهم يجزئه النضح وقال أ ح م د أ ر ج و أ ن يجزئه النضح بالماء حدثنا هناد حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن إ ب ر ا ه ي م عن همام بن الحارث قال ضاف ع ا ئ ش ة ضيف ف أ م ر ت له ب م ل ح ف ة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا أ ن يرسل بها وبها أ ث ر الاحتلام فغمسها في الماء ثم أ ر س ل بها فقالت ع ا ئ ش ة لم افسد أ علينا ثوبنا إ ن م ا كان يكفيه أ ن يفركه ب أ ص ا ب ع ه وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أ ص ا ب ع ي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق قالوا في المني يصيب الثوب يجزئه الفرك و إ ن لم يغسل وهكذا روي منصور رواية إبراهيم همام الحارث عائشة الأعمش عن عن عن عن بن مثل وروى أ ب و معشر هذا الحديث عن إ ب ر ا ه ي م عن ا ل أ س و د عن ع ا ئ ش ة وحديث ا ل أ ع م ش أ ص ح حدثنا أ ح م د بن منيع قال حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن ع ا ئ ش ة أ ن ه ا غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي ا ل ب ابن ع ابن عباس وحديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لحديث منيا عليه ليس عائشة أنها الله الله بمخارف ا من غسلت صلى ل ف قال لأنه وإن ك ن ا ف فقد ر للرجل ق يجزئ يستحب ل أن المني يرى ع ى ثوبه أثره قال ابن عباس قال ا ل ب م ن ز ل ة المخاط ف أ م ط ه عنك ولو ب إ ذ خ ر ة حدثنا ه ن ا د حدثنا أ ب و بكر بن عياش عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي إ س ح ا ق عن ا ل أ س و د عن ع ا ئ ش ة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس م ا حدثنا ه ن ا د حدثنا وكيع عن سفيان عن أ ب ي إ س ح ا ق نحوه قال أبو عيسى وقد ه ذ ا و ل س ع ي بن المسيب ي و غ روى ه ق د ر و واحد عن ابي أ و عن اسحاق ه عليه و عن عن الأسود إسحاق أبي وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث ش ع ب ة والثوري وغير واحد ويرون أ ن هذا غلط من أ ب ي إ س ح ا ق حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أ ن ه س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم أ ي ن ا م أ ح د ن ا وهو جنب قال نعم إ ذ ا توضا قال وفي الباب عن عمار و ع ا ئ ش ة وجابر و أ ب ي سعيد و أ م س ل م ة قال أبو عيسى حديث عمر حديث أ ح س ن شيء في هذا الباب و أ ص ح وهو قول غير واحد من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق قالوا إ ذ ا أ ر ا د الجنب و أ ن ينام ت و ض أ قبل أن ن ي ان م ح د ث ا إسحاق حدثنا بن منصور ي ح ي ى ب ن سعيد ا ل ق ط ا ن حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أ ب ي رافع عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب قال فانبجست أ ي فانخنست فاغتسلت ثم جئت فقال أ ي ن كنت أ و أ ي ن ذهبت قلت إ ن ي كنت جنبا قال إ ن المسلم لا ينجس قال وفي الباب عن ح ذ ي ف ة وابن عباس قال أ ب و عيسى وحديث أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن ه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب حديث حسن صحيح وقد رخص غير واحد من أ ه ل العلم في م ص ا ف ح ة الجنب ولم يروا بعرق الجنب والحائض ب أ س ا ومعنى قوله فانخنست يعني تنحيت عنه حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن زينب بنت أ ب ي س ل م ة عن أ م س ل م ة قالت جاءت أ م سليم بنت ملحان إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إ ن الله لا يستحي من الحق فهل على ا ل م ر أ ة تعني غ س ل ة إ ذ ا هي ر أ ت في المنام مثلما يرى الرجل قال نعم إ ذ ا هي ر أ ت الماء فلتغتسل قالت أ م س ل م ة قلت لها فضحت النساء يا أ م سليم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول ع ا م ة الفقهاء أ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا ر أ ت في المنام مثلما يرى الرجل فانزلت ان عليها الغسل وبه يقول سفيان الثوري والشافعي قال وفي الباب عن أ م سليم و خ و ل ة و ع ا ئ ش ة و أ ن س حدثنا هناد حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن ع ا ئ ش ة قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من ا ل ج ن ا ب ة ثم جاء ف ا س ت د ف أ بي ف ض م ن ت ه إ ل ي ولم اغتسل قال ابو عيسى هذا حديث ليس ب إ س ن ا د ه ب أ س وهو قول غير واحد من أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أ ن الرجل إ ذ ا اغتسل فلا ب أ س ب أ ن يستدفئ ب ا م ر أ ت ه وينام معها قبل أ ن تغتسل المراه أ ة وبه يقول ي س ف ن أحدثنا بن بن الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أحدثنا محمد بن بشار ا ل وأحمد ومحمود ي محمد غ حدثنا أ ب و أ ح م د الزبيري حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أ ب ي قلابه عن عمرو بن بجدان عن أ ب ي ذر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن الصعيد الطيب طهور المسلم و إ ن لم يجد الماء عشر سنين ف إ ذ ا وجد الماء فليمسه بشرته ف إ ن ذلك خير وقال محمود في حديثة في إ ن الصعيد الطيب وضوء المسلم قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين قال أ ب و عيسى وهكذا روى واحد وقد روى هذا الحديث أيوب هذا الحذاء ذر ذر خالد قلابة بجدان الحديث قلابة عامر غير عمر رجل أبي أبي أبي بني أبي عن عن عن عن عن عن عن بن من ويروى ل م س حسن م عامة الفقهاء أن الجنوب والحائضة إذا لم الماء تيمما ه وهذا وهو الفقهاء قال قول الجنوب والحائض إذا وصليا و حديث صحيح يجد ي أن عن ابن مسعود أ ن ه كان لا يرى التيمم للجنب و و إ ن لم يجد الماء ويروى عنه أ ن ه رجع عن قوله فقال يتيمم إ ذ ا لم يجد الماء وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي واحمد واسحاق حدثنا هنال حدثنا وكيع وعبده وابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت جاءت فاطمه بنت ابي حبيش إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امراه استحاض فلا اطهر أفأدعو الصلاة قال لا إ ن م ا ذلك عرق وليست ب ا ل ح ي ض ة ف إ ذ ا أ ق ب ل ت الحيضه فدع ا ل ص ل ا ة و إ ذ ا أ د ب ر ت ت غ س ل ي عنك الدم وصل ي قال أ ب و معاويه ة في ي ح د ث وقال توضئي الوقت وفي قال صلاة الباب لكل ذلك سلمة حتى يجيء ذلك الوقت قال وفي الباب عن أم جاءت ف ا ط م ة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن إذا جاوزت أيام اغتسلت وتوضأت المبارك أقرائها سفيان أيام المستحاضة اغتسلت لكل صلاة إذا أن حدثنا قتيبة حدثنا شريك عن أ ب ي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أ ب ي ه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال في ا ل م س ت ح ا ض ة تدع ا ل ص ل ا ة أ ي ا م أ ق ر ا ئ ه ا التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل و ت ت و ض أ عند كل ص ل ا ة وتصوم وتصلي حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك نحوه بمعنى قال أ ب و عيسى هذا حديث قد تفرد به شريك عن أ ب ي اليقظان قال و س أ ل ت محمدا عن هذا الحديث فقلت عدي بن ثابت عن أ ب ي ه عن جده جد عدي ما س م ه فلم يعرف محمد اسمه وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين ان اسمه دينار فلم يعبا به وقال أ ح م د و إ س ح ا ق في ا ل م ص ط ح ا ب ة إ ن اغتسلت لكل ص ل ا ة هو أ ح و ط لها و إ ن ت و ض أ ت لكل ص ل ا ة أ ج ز أ ه ا و إ ن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد أ ج ز أ ه ا حدثنا محمد حدثنا حدثنا العقدي بن بشار حدثنا أبو عامر أبو ز ه ي ر بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد ا ل ل عقيل طلحة ه إبراهيم بن محمد بن بن بن عن محمد محمد عن عمه عمران بن ط ل ح ة عن أ م ه ح م ن ة بنت جحش قالت كنت أ ص ط ح ا ض ح ي ض ة ك ث ي ر ة ش د ي د ة ف أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه و أ خ ب ر ه فوجدته في بيت أ خ ت ي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إ ن ي أ ص ط ح ا ض ح ي ض ة ك ث ي ر ة ش د ي د ة فما ت أ م ر ن ي فيها قد منعتني الصيام و ا ل ص ل ا ة قال أ ن ع ت لك ا ل ك ر س ف ا فانه يذهب الدم قالت هو أ ك ث ر من ذلك قال فتلجمي قالت هو أ ك ث ر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قالت هو أ ك ث ر من ذلك إ ن م ا أ ث ج ثجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سامرك ب أ م ر ي ن أ ي ه م ا صنعت أ ج ز ا عنك ف إ ن قويت عليهما ف أ ن ت أ ع ل م فقال إ ن م ا هي ر ك ض ة من الشيطان فتحيضي س ت ة أ ي ا م أ و س ب ع ة أ ي ا م في علم الله ثم اغتسلي ف إ ذ ا ر أ ي ت أ ن ك قد طهرت و ا س ت ن ق أ ت فصلي أ ر ب ع ا وعشرين ل ي ل ة أ و ثلاثا وعشرين ل ي ل ة و أ ي ا م ه ا وصومي وصلي فان ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن ف إ ن قويت على أ ن ت ؤ خ ر الظهر و ت ع ج ل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي ان قويت على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أ ع ج ب ا ل أ م ر ي ن إ ل ي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إ ب ر ا ه ي م بن محمد بن ط ل ح ة عن عمه عمران عن أ م ه ح م ن ة إ ل ا أ ن ابن جريج يقول عمر بن ط ل ح ة والصحيح عمران بن ط ل ح ة قال و س أ ل ت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن صحيح وهكذا قال أ ح م د بن حنبل هو حديث حسن صحيح وقال أحمد وإسحاق المستحابة أحمد في إ ذ ا كانت تعرف حيضها ب إ ق ب ا ل الدم و إ د ب ا ر ه و إ ق ب ا ل ه أ ن يكون أ س و د و إ د ب ا ر ه أ ن يتغير إ ل ى ا ل ص ف ر ة فالحكم لها على حديث ف ا ط م ة بنت أ ب ي حبيش و إ ن كانت ا ل م س ت ح ا ض ة لها أ ي ا م م ع ر و ف ة قبل أ ن ت س ت ح ا ض ف إ ن ه ا تدع ا ل ص ل ا ة أ ي ا م أ ق ر ا ئ ه ا ثم تغتسل و ت ت و ض أ لكل ص ل ا ة وتصلي وقال إ بإخبار وإدباره ذ وكذلك ا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإخبار الدم وإدباره فالحكم لها بانتجحش تعرف ولم معروفة ولم حملة على حديث يكن أبو عبيد و ق الشافعي ا ل ا ل م س ت ح ا ض ة إ ذ ا استمر بها الدم في أ و ل ما ر أ ت فدامت على ذلك ف إ ن ه ا تدع ا ل ص ل ا ة ما بينها وبين خ م س ة عشر يوما ف إ ذ ا طهرت في خ م س ة عشر يوما أ و قبل ذلك ف إ ن ه ا أ ي ا م حيض ف إ ذ ا ر أ ت الدم أ ك ث ر من خ م س ة عشر يوما ف إ ن ه ا تقضي ص ل ا ة أ ر ب ع ة عشر يوما ثم تدع ا ل ص ل ا ة بعد ذلك أ ق ل ما تحيض النساء وهو يوم و ل ي ل ة قال أ ب و عيسى واختلف أ ه ل العلم في أ ق ل الحيض و أ ك ث ر ه فقال بعض أ ه ل العلم أ ق ل الحيض ث ل ا ث ة و أ ك ث ر ه ع ش ر ة وهو قول سفيان الثوري و أ ه ل ا ل ك و ف ة وبه ي أ خ ذ ا بن المبارك وروي عنه خلاف هذا وقال بعض أ ه ل العلم منهم عطاء بن أ ب ي رباح أ ق ل الحيض يوم و ل ي ل ة و أ ك ث ر ه خ م س ة عشر يوما وهو قول مالك و ا ل أ و ز ا ع ي والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق و أ ب ي عبيد حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا ل ي ث عن ابن شهاب عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة أ ن ه ا قالت استفتت أ م ح ب ي ب ة ا ب ن ة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إ ن ي أ س ت ح ا ض فلا أ ط ه ر أ ف أ د ع ا ل ص ل ا ة فقال لا إ ن م ا ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل لكل ص ل ا ة قال ق ت ي ب ة قال الليث لم يذكر ابن شهاب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ر أ م ح ب ي ب ة أ ن تغتسل عند كل ص ل ا ة ولكنه شيء فعلته فيه قال أ ب و عيسى ويروى هذا الحديث عن الزهري عن ع م ر ة عن ع ا ئ ش ة قالت استفتت أ م ح ب ي ب ة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال بعض اهل العلم ا ل م س ت ح ا ض ة تغتسل عند كل ص ل ا ة وروى الاوزاعي عن الزهري عن ع ر و ة و ع م ر ة عن ع ا ئ ش ة حدثنا قتيبة حدثنا حماد د ث ن ا ح بن زيد عن ايوب عن ابي ق ل ا ب ة عن معاذا ان ا م ر أ ة س أ ل ت ع ا ئ ش ة قالت اتقضي احدانا صلاتها ايام محيضها فقالت أحرورية أنت قال د ك ن إحدانا ت تحيض ف ابو تؤمر ق قال ض ا ء أ ب عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن ع ا ئ ش ة من غير وجه أ ن الحائض لا تقضي ا ل ص ل ا ة وهو قول ع ا م ة الفقهاء لا خ ت ل ا ف بينهم في أ ن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي ا ل ص ل ا ة حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفه قالا حدثنا إ س م ا ع ي ل بن عياش عن موسى بن ع ق ب ة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ت ق ر أ الحائض ولا الجنب شيئا من ا ل ق ر آ ن قال وفي الباب عن علي قال أ ب و عيسى حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إ ل ا من حديث إ س م ا ع ي ل بن عياش عن موسى بن ع ق ب ة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ي ق ر أ الجنب ولا الحائض وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن الثوري وابن المبارك والشافعي أهل الله عليه بعدهم العلم النبي صلى مثل المبارك أكثر أصحاب سفيان من وأحمد و ح إ س ا قال ق وسمعت ا لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك ورخصوا للجنب والحائض ا ذلك للجنب ل تقرأ ت طرف ونحو من في ب ي والتهليل ح و قال س محمد بن إ س م ا ع ي ل يقول إ ن إ س م ا ع ي ل بن عياش يروي عن أ ه ل الحجاز و أ ه ل العراق أ ح ا د ي ث مناكير ك أ ن ه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به وقال إ ن م ا حديث إ س م ا ع ي ل بن عياش عن أ ه ل الشام و قال أ ح م د بن حنبل إ س م ا ع ي ل بن عياش أ ص ل ح من ب ق ي ة و ل ب ق ي ة أ ح ا د ي ث مناكير عن الثقات قال أ ب و عيسى حدثني أ ح م د بن الحسن قال سمعت أ ح م د بن حنبل يقول ذلك حدثنا بن دار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إ ب ر ا ه ي م عن ا ل أ س و د عن ع ا ئ ش ة قال ت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا حط ي أ م ر ن ي أ ن اتزر ثم يباشرني قال وفي الباب عن أ م س ل م ة و م ي م و ن ة قال أ ب و عيسى حديث ع ا ئ ش ة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد ا ل أ ع ل ى قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا م ع ا و ي ة بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن م ع ا و ي ة عن عمه عبد الله بن سعد قال س أ ل ت النبي صلى الله عليه وسلم عن م و ا ك ل ة الحائض فقال واكلها قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة و أ ن س قال أ ب و عيسى حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب وهو قول عامه اهل العلم لم يروا ب م و ا ك ل ة الحائض ب أ س ا واختلفوا في فضل وضوئها فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا ع ب ي د ة بن حميد عن ا ل أ ع م ش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال قالت لي ع ا ئ ش ة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ن ا و ل ي ن ا ل خ م ر ة من المسجد قالت قلت إ ن ي حائض قال إن حيضتك ليست في يدك قال وفي الباب عن ابن عمر و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى حديث ع ا ئ ش ة حديث حسن صحيح وهو قول عامه أ ه ل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك ب أ ن لا ب أ س أ ن تتناول الحائض شيئا من المسجد د حدثنا بندار حدثنا يحيى بن ي س ع وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أ س د قالوا حدثنا حماد بن سلمه عن حكيم ا ل أ ث ر م عن أ ب ي ت م ي م ة الهجيمي عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ ت ى حائضا أ و ا م ر أ ة في دبرها أ و كاهنا فقد كفر بما أ ن ز ل على محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى لا نعرف هذا الحديث إ ل ا من حديث حكيم ا ل أ ث ر م عن أ ب ي ث م ي م ة ا ل ه ج ي م ي عن أ ب ي ه ر ي ر ة و إ ن م ا معنى هذا عند أ ه ل العلم على التغليظ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو قال من أتى حائضا فليتصدق بدينار فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة النبي عليه إتيان عن من كان الله حائضا الحائض صلى لم أتى فيه وضعف محمد هذا الحديث من قبل إ س ن ا د ه وابو تميمه الهجيني اسمه طريف بن مجالد حدثنا علي بن حجر اخبرنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امراته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار حدثنا الحسين بن حريث أ خ ب ر ن ا الفضل بن موسى عن أ ب ي ح م ز ة السكري عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا كان دما أ ح م ر فدينار و إ ذ ا كان د م اصفر أ فنصف دينار قال أ ب و عيسى حديث في إتيان الحائض قد في إتيان روي الكثارة ابن عباس عن م وقد و ومرفوعا وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول ف ا العلم م بعض أهل أ ح وإسحاق وقال ابن ا ا ل ب م روي ك يستغفر ربه ل ل ا كفارة ع ه وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير و إ ب ر ا ه ي م ا ل ن خ ع ي وهو قول ع ا م ة علماء ا ل أ م ص ا ر حدثنا ابن أبي ع م ر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن هشام بن ع ر و ة عن ف ا ط م ة بنت المنذر عن أ س م ا ء بنت أ ب ي بكر أ ن ا م ر أ ة س أ ل ت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه و ص ل ي فيه قال وفي وأم أبي هريرة الباب عن قال ي س بنت محصن ق أ ب و ع ي حديث س س ى أ م اهل ء في اختلف حديث صحيح غسل حسن الدم وقد أ العلم في ا ل د من ي ك و على التابعين ب فيصلي فيه قبل أن يغسله قال فيه أن العلم بعض من إ ذ ا كان الدم م ق د ا ر الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أ ع ا د ا ل ص ل ا ة وقال بعضهم إ ذ ا كان الدم أ ك ث ر من قدر الدرهم اعاد ا ل ص ل ا ة وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك ولم يجب بعض أهل يجب العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال الشافعي ذ حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا شجاع بن الوليد أ ب و بدر عن علي بن عبد ا ل أ ع ل ى عن أ ب ي سهل عن م س ة ا ل أ ز د ي ة عن أ م س ل م ة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ر ب ع ي ن يوما فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا إلا سهل الأزدية سلمة سهل واسم نعرفه من عن عن بن كثير مستة أم حديث زياد أبي أبي قال محمد بن إ س م ا ع ي ل علي بن عبد ا ل أ ع ل ى ث ق ة و أ ب و سهل ث ق ة ولم يعرف محمد هذا الحديث إ ل ا من حديث أ ب ي سهل وقد أ ج م ع أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أ ن النفساء تدع ا ل ص ل ا ة أ ر ب ع ي ن يوما إ ل ا أ ن ترى الطهر قبل ذلك ف إ ن ه ا تغتسل وتصلي ف إ ذ ا ر أ ت الدم بعد ا ل أ ر ب ع ي ن ف إ ن أ ك ث ر أ ه ل العلم قالوا لا تدع ا ل ص ل ا ة بعد ا ل أ ر ب ع ي ن وهو قول أ ك ث ر الفقهاء وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها أنه ت د عطاء الصلاة خمسين يوما إذا ا لم ل خمسين ترى ف ويروى عن ع ط بن أ ب ي رباح والشعبي ستين يوما حدثنا ب ن د ا ر محمد ب ن ب ش احمد ر د ث ن ا أبو أ ح حدثنا سفيان عن معمر عن ق ت ا د ة عن أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد قال وفي الباب عن أ ب ي رافع قال أ ب و عيسى حديث أ ن س حديث حسن صحيح أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد وهو قول غير واحد من أ ه ل العلم منهم الحسن البصري أ ن لا ب أ س أ ن يعود قبل أ ن يتوضا وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال عن أ ب ي ع ر و ة عن أ ب ي الخطاب عن أ ن س و أ ب و ع ر و ة هو معمر بن راشد و أ ب و الخطاب ق ت ا د ة بن دعامه قال ابو عيسى عن أ ب ي المتوكل عن أ ب ي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا أ ت ى أ ح د ك م أ ه ل ه ثم أ ر ا د أ ن يعود ف ل ي ت و ض أ بينهما وضوءا قال وفي الباب عن عمر قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي سعيد حديث حسن صحيح وهو قول عمر بن الخطاب وقال به غير واحد من أ ه ل العلم قالوا إ ذ ا جامع الرجل ا م ر أ ت ه ثم أ ر ا د أ ن يعود ف ل ي ت و ض أ قبل أ ن يعود و أ ب و المتوكل اسمه علي بن داود و أ ب و سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سمان حدثنا ه ن ا د بن السري حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن عبد الله بن ا ل أ ر ق م قال أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة ف أ خ ذ بيد رجل فقدمه وكان إ م ا م قومه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة ووجد أ ح د ك م الخلاء ف ل ي ب د أ بالخلاء قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة و أ ب ي ه ر ي ر ة وثوبان و أ ب ي ا م ا م ة قال أ ب و عيسى حديث عبد الله بن ا ل أ ر ق م حديث حسن صحيح هكذا روى مالك بن أ ن س ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن عبد الله بن ا ل أ ر ق م وروى وهيب وغيره عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن رجل عن عبد الله بن ا ل أ ر ق م وهو قول غير واحد من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول أ ح م د و إ س ح ا ق قالا لا يقوم إ ل ى ا ل ص ل ا ة وهو يجد شيئا من الغائط والبول وقالا إ ن دخل في ا ل ص ل ا ة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله وقال بعض أ ه ل العلم لا ب أ س أ ن يصلي وبه غائط أ و بول ما لم يشغله ذلك عن ا ل ص ل ا ة حدثنا أ ب و رجاء ق ت ي ب ة حدثنا مالك بن أ ن س عن محمد بن ع م ا ر ة عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م عن أ م ولد لعبد الرحمن بن عوف قالت قلت ل أ م س ل م ة إ ن ا م ر أ ة أ ط ي ل ذيلي و أ م ش ي في المكان القذر ف قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوضا أ من ل من و أبو وهو قول واحد قال عيسى غير م أهل الموطا ع ل ق ا ل ا إذا و ل المكان قال ابو عيسى و ر و ا عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أ ن س عن محمد بن ع م ا ر ة عن محمد بن ابراهيم عن أ م ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف عن أ م س ل م ة وهو وهم وليس لعبد الرحمن بن عوف ابن يقال لهود له و إ ن م ا هو عن أ م ولد لابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أ م س ل م ة وهذا الصحيح حدثنا أ ب و حفص عمرو بن علي الفلاس حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن ق ت ا د ة عن ع ز ر ة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أ ب ز ى عن أ ب ي ه عن عمار بن ياسر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر ه بالتيمم للوجه والكفين قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة وابن عباس قال أ ب و عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح وقد روي عن عمار من غير وجه وهو قول غير واحد من أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء ومكحول قالوا التيمم ض ر ب ة للوجه والكفين وبه يقول احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم منهم ابن عمر وجابر وابراهيم والحسن قالوا التيمم ضربه للوجه وضربه لليدين إ ل ى المرفقين وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي وقد روي هذا الحديث عن عمار في التيمم انه قال للوجه والكفين من غير وجه وقد روي عن عمار أ ن ه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى المناكب و ا ل آ ب ا ط فضعف بعض أ ه ل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب و ا ل آ ب ا ط قال إ س ح ا ق بن إ ب ر ا ه ي م ا بن مخلد الحنظلي حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث حسن صحيح وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى المناكب و ا ل آ ب ا ط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين ل أ ن عمار لم يذكر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر ه م بذلك و إ ن م ا قال فعلنا كذا وكذا فلما س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر ه بالوجه والكفين فانتهى إ ل ى ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه والكفين والدليل على ذلك ما أ ف ت ى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم انه ل ت ي م م أ قال الوجه والكفين ففي هذا د ل ا ل ة أ ن ه انتهى إلى إلى علمه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه إلى الوجه والكفين ما قال وسمعت أ ب ا ز ر ع ة عبيد الله بن عبد الكريم يقول لم أ ر ب ا ل ب ص ر ة أ ح ف ظ من هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة علي بن المديني وابن الشاذكوني و ع م ر بن علي الفلاس قال أ ب و ز ر ع ة وروى عفان بن مسلم عن ع م ر بن علي حديثا أ ح د ث ن ا يحيى بن موسى حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القرشي عن د ا و د بن ح س ي ن عن ع ك ر م ة عن ابن عباس أ ن ه سئل عن التيمم فقال إ ن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء فاغسلوا وجوهكم و أ ي د ي ك م إ ل ى المرافق وقال في التيمم في فامسحوا بوجوهكم و أ ي د ي ك م وقال والسارق و ا ل س ا ر ق ة ف ق ط ع و ا أ ي د ي ه م ا فكانت ا ل س ن ة في القطع الكفين إ ن م ا هو الوجه والكفان يعني التيمم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح أحدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد بن الله الأشج حدثنا حفص بن غياث و ع ق ب ة بن خالد قالا حدثنا ا ل أ ع م ش وابن أ ب ي ليلى عن عمرو بن مره عن عبد الله بن سلمه عن عليا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا ا ل ق ر آ ن على كل حال ما لم يكن جنوبا قال أ ب و عيسى حديث عليا هذا حديث حسن صحيح وبه قال غير واحد من اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قالوا يقرا الرجل ا ل ق ر آ ن على غير وضوء ولا يقرا في المصحف إ ل ا وهو طاهر وبه يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق حدثنا ابن ابي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال دخل أ ع ر ا ب ي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى فلما فرغ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أ ح د ا فالتفت إ ل ي ه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحجرت واسعا فلم يلبث أ ن بال في المسجد ف أ س ر ع إ ل ي ه الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ ه ر ي ق و ا عليه سجلا من ماء أ و دلوا من ماء ثم قال إ ن م ا بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين قال سعيد قال سفيان وحدثني يحيى بن سعيد عن أ ن س بن مالك نحو هذا قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وواثره بن ا ل أ س ق ع قال أ ب و عيسى وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم وهو قول أ ح م د واسحاق إ س ح ق وقد روى و ي ن هذا ا ل د ي ث عن ل عن الله بن عبد الله هنال ز ه هريرة ر ر ي عبيد أبي عن عبد عن بن حدثنا بن ا س حدثنا عبد الرحمن بن أ ب ي زناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أ ب ي ربيعه عن حكيم بن حكيم وهو ابن عباد بن حنيف أ خ ب ر ن ي نافع بن جبير بن مطعم قال أ خ ب ر ن ي ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ م ن ي جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى ظ ه ر في الاولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك. ثم صلى العصر حين كان م ثم ل الشراك ث صلى المغرب ع ص ر حين شيء كان كل ث ثم ل ظله صلى ل م ا حين وجبت الشمس و أ ف ط ر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وصلى ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ثم صلى المغرب لوقته ا ل أ و ل ثم صلى العشاء ا ل ا خ ر ة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أ س ف ر ت ا ل أ ر ض ثم التفت إ ل ي جبريل فقال يا محمد هذا وقت ا ل أ ن ب ي ا ء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين قال أ ب و عيسى وفي ا ل ب ا ب أبي عن ه ر ي وبريدة وأبي موسى وأبي ر ة موسى مسعود أ ا ل ن ص ا ر ي وأبي و سعيد ج احمد ب بن ر وعمر ز والبراء وأنس أخبرني أ ح م بن محمد بن موسى أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك أ خ ب ر ن ا حسين بن علي بن حسين أ خ ب ر ن ي وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل فذكر نحو حديث ابن عباس بمعنى ولم نحو ابن جبريل حديث يذكر فيه عباس فذكر و قال ت ع ص ر ب ابو ل قال أ أ م س عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقال محمد أ ص ح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحديث جابر في المواقيت في جابر قد رواه عطاء ب نحو أبي ب ر ا ع عن عبد عن عليه م وسلم ر دينار الزبير جابر بن وأبو بن النبي ن الله الله صلى حديث و ح وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا هند ا حدثنا محمد بن فضيل عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ل ل ص ل ا ة أ و ل ا ً و آ خ ر ا و إ ن أ و ل وقت ص ل ا ة الظهر حين تزول الشمس و آ خ ر وقتها حين يدخل وقت العصر و إ ن أ و ل وقت ص ل ا ة العصر حين يدخل وقتها و إ ن آ خ ر وقتها حين تصفر الشمس و إ ن أ و ل وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن و آخر قال ت ه حين يغيب ا أ ف ق وفي إ ن حين أول أ وقت العشاء الآخرة ل ا يغيب ق وقتها وإن آخر ح ن ينتصف الباب ل ل أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس قال ل ي حين حين وفي وإن وقت وإن وقتها ا آخر عن عبد الله بن ع م ر قال أ ب و عيسى وسمعت محمدا يقول حديث ا ل أ ع م ش عن مجاهد في المواقيت أ ص ح من حديث محمد بن فضيل عن ا ل أ ع م ش وحديث محمد بن فضيل خ ط أ أ خ ط أ فيه محمد بن فضيل حدثنا هناد حدثنا أ ب و أ س ا م ة عن أ ب ي إ س ح ا ق الفزاري عن ا ل أ ع م ش عن مجاهد قال كان يقال إ ن ل ل ص ل ا ة أ و ل ا و آ خ ر ا فذكر ن حدثنا و ح ي محمد ب فضيل عن ل أ ع ع م م ش نحوه ن ب احمد بن منيع والحسن بن الصباح البزار و أ ح م د بن محمد بن موسى المعنى واحد قالوا حدثنا إ س ح ا ق بن يوسف ا ل أ ز ر ق عن سفيان الثوري عن ع ل ق م ة بن مرثد عن سليمان بن ب ر ي د ة عن أ ب ي ه قال أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ف س أ ل ه عن مواقيت ا ل ص ل ا ة فقال أ ق م معنا إ ن شاء الله ف أ م ر بلالا ف أ ق ا م حين طلع الفجر ثم أ م ر ه ف أ ق ا م حين زالت الشمس فصلى الظهر ثم أ م ر ه ف أ ق ا م فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعه ثم أ م ر ه بالمغرب حين وقع حاجب الشمس ثم أ م ر ه بالعشاء ف أ ق ا م حين غاب الشفق ثم أ م ر ه من الغد فنور بالفجر ثم أ م ر ه بالظهر ف أ ب ر د و أ ن ع م أ ن يبرد ثم أ م ر ه بالعصر ف أ ق ا م والشمس آ خ ر وقتها فوق ما كانت ثم أ م ر ه ف أ خ ر المغرب إ ل ى قبيل أ ن يغيب الشفق ثم أ م ر ه بالعشاء ف أ ق ا م حين ذهب ثلث الليل ثم قال أ ي ن السائل عن مواقيت ا ل ص ل ا ة فقال الرجل أ ن ا فقال مواقيت ا ل ص ل ا ة كما بين هذين قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح قال وقد رواه ش ع ب ة عن ع ل ق م ة بن مرثد أ ي ض ا حدثنا ق ت ي ب ة عن مالك بن أ ن س قال وحدثنا ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا معن حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمره عن ع ا ئ ش ة قال ت إ ن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي ا الصبح فينصرف النساء قال ا ل أ ن ص ا ر ي فيمر النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس وقال قتيبه متلفعات قال وفي الباب عن ابن عمر و أ ن س وقيله بنت م خ ر م ة قال أ ب و عيسى حديث ع ا ئ ش ة حديث حسن صحيح وقد رواه الزهري عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة نحوه وهو الذي اختاره غير واحد من أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أ ب و بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين وبه يقول الشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق يستحبون التغليس ب ص ل ا ة الفجر حدثنا هند ا حدثنا ع ب د ة هو ابن سليمان عن محمد بن إ س ح ا ق عن عاصم بن عمر بن خ ت ا د ة عن محمود بن لبيد ا عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أ س ف ر و ا بالفجر ف إ ن ه أ ع ظ م ل ل أ ج ر قال و ق د روى و و شعبة ا ر ي ه ذ الباب ا ح محمد د ي ث عن ن إ س ح ق قال ورواه محمد ن عن ج ل ا أ ي ض ابي عن عاصم ن بن عمر بن قتاد قال و ف ا ل ب ا ب أبي ب عن ر ز ة ا ل أ س ل م ي وجابر وبلال قال أ ب و عيسى حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح وقد ر أ ى غير واحد من أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ا ل إ س ف ا ر ب ص ل ا ة الفجر وبه يقول سفيان الثوري وقال الشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق معنى ا ل إ س ف ا ر أ ن يضح الفجر فلا يشك فيه ولم يروا أ ن معنى ا ل إ س ف ا ر ت أ خ ي ر الصلاه ة حدثنا ن بن السري حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن ا السري ل جبير وكيع حكيم عن إ ب ر ا ه ي م عن ا ل أ س و د عن ع ا ئ ش ة قالت ما ر أ ي ت أ ح د ا كان أ ش د تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أ ب ي بكر ولا من عمر قال وفي الباب عن جابر بن عبد الله وخباب و أ ب ي ب ر ز ة وابن مسعود وزيد بن ثابت و أ ن س وجابر بن س م ر ة قال أبو عيسى حديث ع ا ئ ش ة حديث حسن وهو الذي اختاره أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد وقد تكلم ش ع ب ة في حكيم بن جبير من أ ج ل حديثه الذي روى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من س أ ل الناس وله ما يغنيه قال يحيى وروى له سفيان وزائده ولم ير يحيى بحديثه ب أ س ا قال محمد وقد روي عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الظهر حدثنا الحسن بن علي الحلواني أ خ ب ر ن ا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري قال أ خ ب ر ن ي أ ن س بن مالك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح وهو أ ح س ن حديث في هذا الباب وفي الباب عن جابر حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا اشتد الحر ف أ ب ر د و ا عن ا ل ص ل ا ة ف إ ن ش د ة الحر من فيح جهنم قال وفي الباب عن أ ب ي سعيد و أ ب ي ذر وابن عمر و ا ل م غ ي ر ة والقاسم بن صفوان عن أ ب ي ه و أ ب ي موسى وابن عباس و أ ن س قال وروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح وقد قوم وهو قول وأحمد وإسحاق قال شدة الإبراد مسجداً اختار العلم صلاة الظهر الحر ابن المبارك الشافعي إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان تأخير من أهل في ينتاب أ ه ل ه من البعد ف أ م ا المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أ ح ب له أ ن لا يؤخر ا ل ص ل ا ة في ش د ة الحر قال أ ب و عيسى ومعنى من ذهب إ ل ى ت أ خ ي ر الظهر في ش د ة الحر هو أ و ل ى و أ ش ب ه بالاتباع و أ م ا من ذهب إ ل ي ه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد ل من م ينتاب ا و ش قال ة على ن ابو س فإن في حديث أ ي يدل الشافعي ذر ما يدل على خلاف ما خلاف قال الشافعي قال على أ ب ذر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ف أ ذ ن بلال ب ص ل ا ة الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أ ب ر د ثم أ ب ر د فلو كان ا ل أ م ر على ما ذهب إ ل ي ه الشافعي لم يكن ل ل إ ب ر ا د في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر وكانوا لا يحتاجون أ ن ينتابوا من البعد حدثنا محمود بن حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبأنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن داود زيد بن غيلانا أنبأنا عن عن بن عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الطيالسي قال مهاجر الله الله وسلم ومعه أبو وهب رسول شعبة أبي أبي بلال عليه في صلى سفر ذر ف أ ر ا د أ ن يقيم فقال أ ب ر د ثم أ ر ا د أ ن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ب ر د في الظهر قال حتى ر أ ي ن ا في التلول ثم أ ق ا م فصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ش د ة الحر من فيح جهنم ف أ ب ر د و ا عن ا ل ص ل ا ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة ح د ث ن الليث عن ابن شهاب عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة أ ن ه ا قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها قال وفي الباب عن أ ن س و أ ب ي أ ر و ى وجابر ورافع بن خديج قال ويروى عن رافع أ ي ض ا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ت أ خ ي ر العصر ولا يصح قال أ ب و عيسى حديث ع ا ئ ش ة حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله بن مسعود و ع ا ئ ش ة و أ ن س وغير واحد من التابعين تعجيل صلاة العصر صلاة وكرهوا ت أ خ ي ر ه ا وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق حدثنا علي بن حجر حدثنا إ س م ا ع ي ل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أ ن ه دخل على أ ن س بن مالك في داره ب ا ل ب ص ر ة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فقال قوموا فصلوا العصر قال فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاه المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا علي بن حجر حدثنا إ س م ا ع ي ل بن عليه عن أ ي و ب ة عن ابن أ ب ي م ل ي ك ه عن أ م س ل م ة أ ن ه ا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ش د تعجيلا للظهر منكم و أ ن ت م أ ش د تعجيلا للعصر منه قال أ ب و عيسى وقد روي هذا الحديث عن إ س م ا ع ي ل بن عليه عن ابن جريج عن ابن أ ب ي م ل ي ك ة عن أ م س ل م ة نحوه ووجدت في كتابي أ خ ب ر ن ي علي بن حجر عن اسماعيل بن ر ابراهيم ا ن عن, عن, عن ابن جريج وحدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا نحوه أصح الإسناد بن علية عن ابن اسماعيل بهذا الإسناد نحوة. وهذا علية جريج حدثنا قتيبة حدثنا حاتم د ث ن ح ا بن إ س م ا ع ي ل عن يزيد بن أ ب ي عبيد عن س ل م ة بن ا ل أ ك و ع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إ ذ ا غربت الشمس وتوارت بالحجاب قال وفي الباب عن جابر و ص ن ا ب ح ي وزيد بن خالد و أ ن ث ورافع بن خديج و أ ب ي أ ي و ب وأم حبيبة وعباس وابن وحديث المطلب حبيبة بن عبد المطلب وابن عباس وحديث العباس قال د روي و و م ق ف عنه وهو و أصح ا ن ابو ي يسمع لم النبي صلى الله عليه س ل الله م وهو صاحب أبي بكر رضي عيسى ن ه قال أبو ع حديث س ل م ة بن ا ل أ ك و ع حديث حسن صحيح وهو قول أ ك ث ر أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين اختاروا تعجيل ص ل ا ة المغرب وكرهوا ت أ خ ي ر ه ا حتى قال بعض أ ه ل العلم ليس ل ص ل ا ة المغرب إ ل ا وقت واحد وذهبوا إ ل ى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به جبريل وهو قول ابن المبارك والشافعي حدثنا محمد بن عبد الملك بن أ ب ي الشوارب حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن أ ب ي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال أ ن ا أ ع ل م الناس بوقت هذه ا ل ص ل ا ة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر ل ث ا ل ث ة حدثنا أ ب و بكر محمد بن أ ب ا ن حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أ ب ي ع و ا ن ة بهذا الاسناد نحوه قال أ ب و عيسى روى هذا الحديث هشيم عن أ ب ي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير وحديث ل م هشيم يذكر فيه هشيم عن بشير عن بن ثابت و أ ب ي ع و ا ن ة أ ص ح عندنا ل أ ن يزيد بن هارون روى عن ش ع ب ة عن أ ب ي بشر نحو ر و ا ي ة أ ب ي ع و ا ن ة حدثنا هند حدثنا عبده عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المخبري عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أ ن أ ش ق على أ م ت ي ل أ م ر ت ه م أ ن يؤخروا العشاء إ ل ى ثلث الليل أ و نصفه قال وفي وجابر وأبي وابن وأبي وزيد وابن أبو سعيد الخضري وزيد بن خالد وابن عمر قال أبو عيسى الباب جابر الله عباس خالد قال بن بن عبد برزة بن عن عمر سمرة حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أ ك ث ر أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم ر أ و ا ت أ خ ي ر ص ل ا ة العشاء الاخره آ خ ر ة وبه يقول و أحمد ح إ س ق حدثنا أحمد حدثنا بن منيع أ هشيم ب ن وحدثنا عباد بن ا قال عباد عباد عوف أحمد و المهلبي وإسماعيل بن علية جميعاً عن عوف هو عن أبو سيار بن سلامة جميعا المنهال الرياحي قال علية عن عن عن أبي بن بن برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة وعبد الله بن مسعود و أ ن س قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ب ر ز ة حديث حسن صحيح وقد كره أ ك ث ر أ ه ل العلم النوم قبل ص ل ا ة العشاء والحديث بعدها ورخص في ذلك بعضهم وقال عبد الله بن المبارك أ ك ث ر ا ل أ ح ا د ي ث على ا ل ك ر ا ه ي ة ورخص بعضهم في النوم قبل ص ل ا ة العشاء في رمضان وسيار بن س ل ا م ة هو أ ب و المنهال الرياحي حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن إ ب ر ا ه ي م عن ع ل ق م ة عن عمر بن الخطاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أ ب ي بكر في ا ل أ م ر من أ م ر المسلمين و أ ن ا معهما وفي الباب عن عبد الله بن عمرو واوس بن ح ذ ي ف ة وعمران بن ح س ي ن قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن عمر وقد روى ه ذ اختلف الحديث الحسن الله إبراهيم يقال ابن النبي الله هذا الحديث ا علقمة رجل له صلى عليه وسلم طويلة عبيد وقد جعفي قيس قيس في بن عن عن عن من عن عن عمر قصة أو أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم في فكره السمر بعد صلاة العشاء الآخرة بعد ق وقد م منهم السمر بعد صلاة العشاء ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما منه من كان صلاة العشاء إذا لا الحوائج وأكثر الحديث على الرخصة على ورخص وأكثر بعد بد و في روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمر إلا لمصل الحسيل مسافر حدثنا أبو عمار بن حريث حدثنا الفض سمر موسى حريث أو أبو بن بن عن عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن غنام عن عمته أ م ف ر و ة وكانت ممن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أ ي ا ل أ ع م ا ل أ ف ض ل قال ا ل ص ل ا ة ل أ و ل وقتها حدثنا ق ت ي ب ة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أ ب ي طالب عن ابيه عن علي بن أ ب ي طالب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاث لا تؤخرها ا ل ص ل ا ة إ ذ ا آ ن ت و ا ل ج ن ا ز ة إ ذ ا حضرت و ا ل أ ي م إ ذ ا وجدت لها كفء قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب حسن حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت ا ل أ و ل من ا ل ص ل ا ة رضوان الله والوقت ا ل آ خ ر عفو الله قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب وقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال وفي الباب عن علي وابن عمر و ع ا ئ ش ة وابن مسعود قال أ ب و عيسى حديث أ م ف ر و ة لا يروى إ ل ا من حديث عبد الله بن عمر العمري وليس هو بالقوي عند أ ه ل الحديث واقتربوا عنه في هذا الحديث وهو صدوق وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا مروان بن م ع ا و ي ة الفزاري عن أ ب ي يعفور عن الوليد بن العيزار عن أ ب ي عمرو الشيباني أ ن رجلا قال لابن مسعود أ ي العمل أ ف ض ل قال س أ ل ت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ا ل ص ل ا ة على مواقيتها قلت وماذا يا رسول الله قال وبر الوالدين ق ل ت وماذا يا رسول الله قال والجهاد في سبيل الله قال أ ب و عيسى وهذا حديث حسن صحيح وقد روى عن إ س ح ا ق بن عمر عن ع ا ئ ش ة ق ا ل ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ل ا ة لوقتها ا ل آ خ ر مرتين حتى قبضه الله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب وليس إ س ن ا د ه بمتصل قال الشافعي والوقت ا ل أ و ل من ا ل ص ل ا ة أ ف ض ل ومما يدل على فضل أ و ل الوقت على آ خ ر ه اختيار النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب ي بكر وعمر فلم يكونوا يختارون إ ل ا ما هو أ ف ض ل ولم يكونوا يدعون الفضل وكانوا يصلون في أ و ل الوقت قال حدثنا بذلك أ ب و الوليد المكي عن الشافعي حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته ص ل ا ة العصر ف ك أ ن م ا وتر أ ه ل ه وماله وفي الباب عن بريده ونوفل بن م ع ا و ي ة قال أ ب و عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد رواه الزهري أ ي ض ا عن سالم عن أ ب ي ه ا بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أ ب ي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أ ب ي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أمراء يكونون بعدي يميتون صليت أبا أمراء الصلاة فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة ذر لك فإن فصل كنت قال د أحرزت ص ل ت ك وفي ا ب ابو عن عبد ع بن الله م س د و عيسى ب بن أبو ا الصامت قال د ة ع حديث أ ب ي ذر حديث حسن وهو قول غير واحد من أ ه ل العلم يستحبون أ ن يصلي الرجل ا ل ص ل ا ة لميقاتها إ ذ ا أ خ ر ه ا ا ل إ م ا م ثم يصلي مع ا ل إ م ا م و ا ل ص ل ا ة ا ل أ و ل ى هي ا ل م ك ت و ب ة عند أ ك ث ر أ ه ل العلم و أ ب و عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح ا ل أ ن ص ا ر ي عن أ ب ي ق ت ا د ة قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن ا ل ص ل ا ة فقال إ ن ه ليس في النوم تفريط إ ن م ا التفريط في ا ل ي ق ظ ة ف إ ذ ا نسي أ ح د ك م ص ل ا ة أ و نام عنها ف ل ي ص ل ه ا إ ذ ا ذكرها وفي الباب عن ابن مسعود و أ ب ي مريم وعمران بن ح س ي ن وجبير بن مطعم و أ ب ي جحيفه و أ ب ي سعيد و ع م ر بن أ م ي ة الضمري وذي مخبر ويقال ذي مخمر وهو ابن أ خ ي النجاشي قال أ ب و عيسى وحديث أ ب ي ق ت ا د ة حديث حسن صحيح وقد اختلف أ ه ل العلم في الرجل ينام عن ا ل ص ل ا ة أ و ينساها فيستيقظ أ و يذكر وهو في غير وقت ص ل ا ة عند طلوع الشمس او عند غروبها ومالك وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس أ و تغرب حدثنا ق ت ي ب ة وبشر بن معاذ قالا حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن ق ت ا د ة عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمرة نسي عن فليصلها وفي وأبي صلاة الباب إذا ذكرها وفي الباب عن سمرة وأبي قتادة قال أ ب و عيسى حديث أ ن س حديث حسن صحيح ويروى عن علي بن أ ب ي طالب أ ن ه قال في الرجل ينسى ا ل ص ل ا ة قال يصليها متى ما ذكرها في وقت أ و في غير وقت وهو قول الشافعي و أ ح م د بن حنبل و إ س ح ا ق ويروى عن أ ب ي بكر أ ن ه نام عن ص ل ا ة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصل حتى غربت الشمس وقد ذهب قوم من أ ه ل ا ل ك و ف ة إ ل ى هذا و أ م ا أ ص ح ا ب ن ا فذهبوا إ ل ى قول علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه حدثنا هنال حدثنا عبيدة عبد مسعود عبد مسعود هنال عن أبي زبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن بن الله قال قال عبد الله هشيم أبي زبير جبير أبي مطعم إ ن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أ ر ب ع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله ف أ م ر بلالا ف أ ذ ن ثم أ ق ا م فصلى الظهر ثم أ ق ا م فصلى العصر ثم أ ق ا م فصلى المغرب ثم أ ق ا م فصلى العشاء قال وفي الباب عن أ ب ي سعيد وجابر قال أ ب و عيسى حديث عبد الله ليس ب بأس إ س ن ا د ه ب أ س إ ل ا أ ن أ ب ا ع ب ي د ة لم يسمع من عبد الله وهو الذي اختاره بعض أ ه ل العلم في الفوائد أ ن يقيم الرجل لكل ص ل ا ة إ ذ ا قضاها و إ ن لم يقم أ ج ز أ ه وهو قول الشافعي ي حدثني وحدثنا محمد حدثنا دار بن بن بن بشار بن حدثنا معاذ بن هشام ب أ عن يحيى بن أ ب ي كثير حدثنا أ ب و س ل م ة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أ ن عمر بن الخطاب قال يوم الخندق وجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كدت أ ص ل ي العصر حتى تغرب الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إ ن صليتها قال فنزلنا بطحان ف ت و ض أ رسول الله صلى الله عليه وسلم و ت و ض أ ن ا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود الطيالسي و أ ب و النضر عن محمد بن ط ل ح ة بن مصرف عن زبيد عن م ر ة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الوسطى صلاه العصر قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا هنال حدثنا عبده عن سعيد عن قتاده عن الحسن عن سمره بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال ص ل ا ة الوسطى ص ل ا ة العصر قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت و ع ا ئ ش ة و ح ف ص ة و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي هاشم بن ع ت ب ة قال أ ب و عيسى قال محمد قال علي بن عبد الله حديث الحسن عن سمره بن جندب حديث صحيح وقال د سمع منه و ق أ ب و عيسى حديث ث م ر ة في ص ل ا ة الوسطى حديث حسن وهو قول أ ك ث ر العلماء من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقال زيد بن ثابت وعائشة صلاة الوسطى وقال وابن الوسطى أبو موسى ثابت صلاة صلاة الظهر وقال ابن عباس وابن عمر صلاة صلاة الصبح حدثنا المثنى زيد محمد بن بن عمر حدثنا قريش بن أ ن س عن حبيب بن الشهيد قال قال لي محمد بن سيرين سل الحسن ممن سمع حديث العقيقه ف س أ ل ت ه فقال سمعته من سمره بن جندب قال أ ب و عيسى وأخبرني أنس بن اسماعيل. حدثنا علي بن عبد الله بن بن بهذا قريش حدثنا المديني عن إسماعيل علي محمد محمد الحديث الله قال قال علي وسماع الحسن من س م ر ة صحيح واحتج بهذا الحديث حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا منصور وهو ابن زاذان عن ق ت ا د ة قال أ خ ب ر ن ا أ ب و ا ل ع ا ل ي ة عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان من أ ح ب ه م إ ل ي ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ا ل ص ل ا ة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن ا ل ص ل ا ة بعد العصر حتى تغرب الشمس قال وفي الباب عن علي وابن مسعود وعقبه بن عامر و أ ب ي ه ر ي ر ة وابن عمر وسمره بن جندب وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وسلمه بن ا ل أ ك و ع وزيد بن ثابت و ع ا ئ ش ة وكعب بن مره و أ ب ي أ م ا م ة وعمرو بن ع ب س ة ويعلى بن أ م ي ة و م ع ا و ي ة قال أ ب و عيسى حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح وهو قول أ ك ث ر الفقهاء من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم وأما بأس أن كرهوا الشمس الشمس العصر تغرب وبعد الصلوات الفوائت الصلاة صلاة الصبح صلاة فلا تطلع بعد حتى حتى تخضى قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال ش ع ب ة لم يسمع ق ت ا د ة من أ ب ي ا ل ع ا ل ي ة إ ل ا ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء حديث عمر أن النبي صلى الله عليه عمر وسلم أن الله صلى نهى عن ا ل ص ل ا ة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي ل أ ح د أ ن يقول أ ن ا خير من يونس بن م ك ت قتيبة ا القضاة ثلاثة حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وحديث سعيد علي جرير جبير عن عن عن بن بن إ ن م ا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر ل أ ن ه أ ت ا ه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر ف ص ل ا ه م ا بعد العصر ثم لم يعد لهما وفي الباب عن ع ا ئ ش ة و أ م س ل م ة و م ي م و ن ة و أ ب ي موسى قال أ ب و عيسى حديث بن عباس حديث حسن حديث وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه صلى بعد العصر ركعتين وهذا خلاف ما روي عنه انه نهى عن ا ل ص ل ا ة بعد العصر حتى تغرب الشمس وحديث بن عباس أصح حيث قال لم يعد لهما وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث بن عباس وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات، روي أصح حيث حديث يعد زيد في ثابت ابن عباس قال لهما، ابن عباس، عائشة هذا الباب عنها، بن عن عن لم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر إ ل ا صلى ركعتين وروي عنها عن أ م سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه نهى عن ا ل ص ل ا ة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس والذي اجتمع عليه أ ك ث ر أ ه ل العلم على كراهيه ا ل ص ل ا ة بعد العصر ح ت ى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس إ ل ا ما استثني من ذلك مثل ا ل ص ل ا ة ب م ك ة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ر خ ص ة في ذلك وقد قال به قوم من أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول الشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق وقد كره قوم من أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ا ل ص ل ا ة ب م ك ة أ ي ض ا بعد العصر وبعد الصبح وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة حدثنا هناد حدثنا وكيع عن كهمس بن بن عبد الله بن بريدة أهل هناد كهمس الله سفيان الحسن أنس حدثنا حدثنا عن عن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أ ذ ا ن ي ن ص ل ا ة لمن شاء وفي الباب عن عبد الله بن الزبير قال أ ب و عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح وقد اختلف أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل ص ل ا ة قبل المغرب فلم ير بعضهم ا ل ص ل ا ة قبل المغرب وقد روي عن غير واحد من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه م كانوا يصلون قبل ص ل ا ة المغرب ركعتين بين الاستحباب حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا حدثنا بن بن بن الأنصاري زيد يسار الأذان إن فحسن عندهما حدثنا حدثنا معن حدثنا أنس عن زيد بن أسلم عن والإقامة وقال وإسحاق صلاهما وهذا إسحاق مارك عطاء على أسلم وقال أحمد موسى وعن بسر بن سعيد وعن ا ل أ ع ر ج يحدثونه عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ د ر ك من الصبح ر ك ع ة قبل أ ن تطلع الشمس فقد أ د ر ك الصبح ومن أ د ر ك من العصر ر ك ع ة قبل أ ن تغرب الشمس فقد أ د ر ك العصر وفي الباب عن ع ا ئ ش ة قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح وبه يقول أ ص ح ا ب ن ا والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن ا ل ص ل ا ة أ و ينساها فيستيقظ ويذكر عند ط ر و ع الشمس وعند غروبها حدثنا هناد حدثنا هناد عن معاوية الأعمش أبو عن حبيب بن أ ب ي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ب ا ل م د ي ن ة من غير خوف ولا مطر قال فقيل لابن عباس ما أ ر ا د بذلك قال أ ر ا د أ ن لا يحرج أ م ت ه وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيلي وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أ ت ى بابا من أ ب و ا ب الكبائر قال أبو عيسى وحنش عيسى ه ذ ابو هو أ عيسى ل الرحبي وهو ي قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره ن بن عند وهو والعمل أهل ضعفه ع أحمد ل هذا أهل العلم أن لا يجبع بين الصلاتين عند يجبع أن بين إلا في السفر في أ ورخص ب ع ف ة و ر بعض أ ه ل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض وبه يقول أحمد ح و إ س الشافعي ق ق و ا بعض بين وبه العلم يجمع أهل الصلاتين في المطر وبه يقول ل ا في و أ ح م د و إ س ح ا ق ولم يرى الشافعي للمريض أ ن يجمع بين الصلاتين حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد ا ل أ م و ي حدثنا أ ب ي حدثنا محمد بن إ س ح ا ق عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م بن الحارث ا ل ت ي م ي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أ ب ي ه قال لما أ ص ب ح ن ا أ ت ي ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ت ه بالرؤيا فقال إ ن هذه لرؤيا حق فقم مع بلال ف إ ن ه أ ن د ا و أ م د صوتا منك ف أ ل ق عليه ما قيل لك ولينادي بذلك قال فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال ب ا ل ص ل ا ة خرج إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إ ز ا ر ه وهو يقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد ر أ ي ت مثل الذي قال قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد فذلك أ ث ب ت قال وفي الباب عن ابن عمر قال أ ب و عيسى حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث إ ب ر ا ه ي م بن سعد عن محمد بن إ س ح ا ق أ ت م من هذا الحديث و أ ط و ل وذكر فيه ق ص ة ا ل أ ذ ا ن مثنى مثنى و ا ل إ ق ا م ة م ر ة م ر ة وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه ويقال ابن عبد رب وعن ل ا ن ر ف له ع النبي صلى الله صلى عبد ل وسلم شيئا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان ي شيئا يصح في ه هذا و ع الله بن زيد بن عاصم المازني له عن النبي صلى الله عليه وسلم النظر النظر قال وهو أحاديث أبو بكر بن النضر ابن أبي حدثنا حدثنا حجاج بن محمد عباد ابن ابن تميم جريج عن عم بن بن بن بكر أ خ ب ر ن ا نافع عن ابن عمر قال كان المسلمون حين قدموا ا ل م د ي ن ة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أ ح د فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود قال فقال الخطاب عمر بن الخطاب أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ينادي قال ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم ف ن ا د ي ب ا ل ص ل ا ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر حدثنا بشر بن معاذ البصري حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن عبد العزيز ا بن عبد الملك بن أ ب ي م ح ذ و ر ة قال أ خ ب ر ن ي أ ب ي وجدي جميعا عن أ ب ي م ح ذ و ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ق ع د ه و أ ل ق ى عليه ا ل أ ذ ا ن حرفا حرفا قال إ ب ر ا ه ي م مثل أ ذ ا ن ن ا قال بشر فقلت له أ ع د علي فوصف ا ل أ ذ ا ن بالترجيع قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي م ح ذ و ر ة في ا ل أ ذ ا ن حديث صحيح وقد روي عنه من غير وجه وعليه العمل بمكة وهو قول غير الشافعي عنه العمل من بمكة حدثنا أ ب و موسى محمد بن المثنى حدثنا عفان حدثنا همام عن ع ا مكحول ر بن عبد عن الواحد الأحول عن م عن عبد الله بن محيريز عن أ ب ي محذوره أن النبي ا صلى ل ل عليه وسلم علمه تسع عشرة وسلم الأذان كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و م ح ذ و ر ة اسمه سمره بن معير وقد ذهب بعض أ ه ل العلم إ ل ى هذا في ا ل أ ذ ا ن وقد روي عن أ ب ي م ح ذ و ر ة أ ن ه كان يفرد ا ل إ ق ا م ة حدثنا ق ت ي ب ة ح د ن ا عبد ا ل و ه ا الثقافي ويزيد بن زريع عن خالد الحذاء ب بن أبي قلابة ويزيد زريع عن عن عن أ ن س بن مالك قال أ م ر بلال أ ن يشفع ا ل أ ذ ا ن ويوتر ا ل إ ق ا م ة وفي الباب عن ابن عمر قال أ ب و عيسى وحديث أ ن س حديث حسن صحيح وهو قول بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول مالك والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق حدثنا أ ب و سعيد ا ل أ ش ج حدثنا ع ق ب ة بن خالد عن ابن أ ب ي ليلى عن عمر بن م ر ة عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن عبد الله بن زيد قال كان أ ذ ا ن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة قال أ ب و عيسى حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن ا ل أ ع م ش عن عمر بن م ر ة عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى قال حدثنا أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم أ ن عبد الله بن زيد ر أ ى ا ل أ ذ ا ن في المنام وقال ش ع ب ة عن عمرو بن مره عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى أ ن عبد الله بن زيد ر أ ى ا ل أ ذ ا ن في المنام وهذا أ ص ح من حديث ابن أ ب ي ليلى وعبد الرحمن بن أ ب ي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد وقال بعض أ ه ل العلم ا ل أ ذ ا ن مثنى مثنى و ا ل إ ق ا م ة مثنى مثنى وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك و أ ه ل ا ل ك و ف ة قال أ ب و عيسى ابن أ ب ي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى كان قاضي ا ل ك و ف ة ولم يسمع من أ ب ي ه شيئا إ ل ا أ ن ه يروي عن رجل عن أ ب ي ه حدثنا أحمد بن الحسن بن حدثنا المعلى بن أ س د حدثنا عبد المنعم هو صاحب السقاء قال حدثني يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر بن عبد الله أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال إ ذ ا أ ذ ن ت فترسل في أ ذ ا ن ك و إ ذ ا أ ق م ت فاحذر واجعل بين أ ذ ا ن ك و إ ق ا م ت ك قدر ما يفرغ ا ل آ ك ل من أ ك ل ه والشارب من شربه والمعتصر إ ذ ا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني حدثنا عبد بن حميد حدثنا يونس بن محمد عن حميد محمد المنعم وهو إسناد مجهول وعبد إسناد المنعم شيخ بصري شيخ حدثنا محمود بن غيلانا حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا سفيان الثوري عن عون بن أ ب ي ج ح ي ف ة عن أ ب ي ه قال ر أ ي ت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا و إ ص ب ع ا ه في أ ذ ن ي ه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ق ب ة له حمراء اراه قال من أ د م فخرج بلال بين يديه ب ا ل ع ن ز ة فركزها بالبطحاء فصلى إ ل ي ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بين يديه الكلب والحمار وعليه ح ل ة حمراء ك أ ن ي أ ن ظ ر إ ل ى بريق ساقيه قال سفيان نراه ح ب ر ة قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ج ح ي ف ة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أ ه ل العلم يستحبون أ ن يدخل المؤذن إ ص ب ع ي ه في أ ذ ن ي ه في ا ل أ ذ ا ن وقال بعض أ ه ل العلم وفي ا ل إ ق ا م ة أ ي ض ا يدخل إ ص ب ع ي ه في أ ذ ن ي ه وهو قول ا ل أ و ز ا ع ي و أ ب و ج ح ي ف ة اسمه وهب بن عبد الله السوائي حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا أ ب و أ ح م د الزبيري حدثنا أ ب و إ س ر ا ئ ي ل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن بلال قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثوبن في شيء من الصلوات إ ل ا في ص ل ا ة الفجر قال وفي الباب عن ابي محذوره قال ابو عيسى حديث بلال لا نعرفه إ ل ا من حديث أ ب ي إسرائيل الملائي و أ ب و إ س ر ا ئ ي ل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن ع ت ي ب ة قال إ ن م ا رواه عن الحسن بن ع م ا ر ة عن الحكم بن ع ت ي ب ة و أ ب و إ س ر ا ئ ي ل اسمه إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي إ س ح ا ق وليس هو بذاك القوي عند أ ه ل الحديث وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب اختلف العلم تفسير أهل في أ ن يقول في أ ذ ا ن الفجر ا ل ص ل ا ة خير من النوم وهو قول ابن المبارك و أ ح م د وقال إ س ح ا ق في التثويب غير هذا قال التثويب المكروه هو شيء أ ح د ث ه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ذ ن المؤذن ف ا س ت ب ط أ القوم قال بين ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة قد قامت ا ل ص ل ا ة حي على ا ل ص ل ا ة حي على الفلاح قال وهذا الذي قال إ س ح ا ق هو التثويب الذي قد كرهه أ ه ل العلم والذي أ ح د ث و ه بعد النبي صلى الله عليه وسلم والذي فسر ابن المبارك و أ ح م د أ ن التثويب أ ن يقول المؤذن في أ ذ ا ن الفجر ا ل ص ل ا ة خير من النوم وهو قول صحيح ويقال له التثويب أ ي ض ا وروي ه و الذي ا ف ت ه أهل العلم ر ر أ و و و ه عن عبد الله بن عمر أ ن ه كان يقول في ص ل ا ة الفجر ا ل ص ل ا ة خير من النوم وروي عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أ ذ ن فيه ونحن نريد أ ن نصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال أ خ ر ج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصل فيه قال و إ ن م ا كره عبد الله التثويب الذي احدثه الناس بعد حدثنا هند ا حدثنا ع ب د ة ويعلى بن عبيد عن عبد الرحمن بن زياد بن أ ن ع م ا ل إ ف ر ي ق ي عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي قال أ م ر ن ي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت فأراد بلال أن في الفجر ي صلاة بلال قال ي م ف ق ر س وفي ل الله صلى الله عليه وسلم إن أخى صداء قد أذن ومن إن أذن أذن أخى قد ه و ق ق ي م الباب وفي ا ل عن ابن عمر قال أ ب و عيسى وحديث زياد إ ن م ا نعرفه من حديث ا ل إ ف ر ي ق ي و ا ل إ ف ر ي ق ي هو ضعيف عند أ ه ل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره قال أ ح م د لا أ ك ت ب حديث ا ل إ ف ر ي ق ي قال و ر أ ي ت محمد بن إ س م ا ع ي ل يقوي أ م ر ه ويقول هو مقارب الحديث والعمل على هذا عند أ ك ث ر أ ه ل العلم أ ن من أ ذ ن فهو يقيم حدثنا علي بن حجر حدثنا الوليد بن مسلم عن م ع ا و ي ة بن يحيى الصدفي عن, الزهري عن ابي ل ز ه ر ي عن أ ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إ ل ا متوضئ حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال أ ب و ه ر ي ر ة لا ينادي ب ا ل ص ل ا ة إ ل ا متوضئ قال ابو عيسى, وهذا أصح من الحديث الأول قال أبو عيسى وحديث أ ب ي ه ر ي ر ة لم يرفعه ابن وهب وهو أ ص ح من حديث الوليد بن مسلم والزهري لم يسمع من أ ب ي ه ر ي ر ة واختلف أ ه ل العلم في ا ل أ ذ ا ن على غير وضوء فكرهه بعض أ ه ل العلم وبه يقول الشافعي و إ س ح ا ق ورخص في ذلك بعض أ ه ل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك و أ ح م د ح د ث ن ا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا إ س ر ا ئ ي ل أ خ ب ر ن ي سماك بن حرب سمع جابر بن س م ر ة يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم حتى إ ذ ا ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أ ق ا م ا ل ص ل ا ة حين يراه قال أ ب و عيسى حديث جابر بن س م ر ة هو حديث حسن صحيح وحديث إ س ر ا ئ ي ل عن سماك لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه وهكذا قال بعض أ ه ل العلم إ ن المؤذن أ م ل ك ب ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ م ا م أ م ل ك ب ا ل إ ق ا م ة حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أ ب ي ه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ب ل ا ل ابو يؤذن ل ل ل ي ف ك ا واشربوا حتى ت س م عيسى و ا ت أ ذ ن ابن أم مكتوم قال أبو أم مكتوم ع ي وفي ا ل ب ابو عن ع ابن م س د و عيسى ا ئ ش ة و أ ن ة وأنس وأبي وسمر أبو س ي ذر قال ع حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد اختلف أ ه ل العلم في ا ل أ ذ ا ن بالليل قال بعض أ ه ل العلم إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه و ل قول مالك ل ا وابن ا ا يعيد وهو م ب ر ك و ا ا ل ش ف ع ي و أ حماد د و إ س ح ق فقال بعض أهل العلم إذا ا أهل بليل بعض ع أذن أ و بن ه يقول ي س ف ا الثوري وروا حمات بن س ل م ة عن أ ي و ب عن نافع عن ابن عمر أ ن بلالا أ ذ ن بليل ف أ م ر ه النبي صلى الله عليه وسلم ان ينادي إن العبد نام العبد قال أ ب و عيسى هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أ م مكتوم قال وروى عبد العزيز بن أ ب ي رواد عن نافع أ ن مؤذنا لعمر أ ذ ن بليل ف أ م ر ه عمر أ ن يعيد ا ل أ ذ ا ن وهذا لا يصح أ ي ض ا ل أ ن ه عن نافع عن عمر منقطع ولعل حماد بن س ل م ة أ ر ا د هذا الحديث والصحيح ر و ا ي ة عبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن بلالا يؤذن بليل قال أ ب و عيسى ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى إ ذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن بلالا يؤذن بليل ف إ ن م ا أ م ر ه م فيما يستقبل فقال إ ن بلالا يؤذن بليل ولو أ ن ه أ م ر ه ب إ ع ا د ة ا ل أ ذ ا ن حين أ ذ ن قبل طلوع الفجر لم ي قال ل ل إن ب ا قال يؤذن بليل قال علي بن المديني حديث حماد بن س ل م ة عن أ ي و ب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو غير محفوظ و أ خ ط أ فيه حماد بن سلمه ة حدثنا ن ا د حدثنا وكيع عن سفيان عن إ ب ر ا ه ي م بن المهاجر عن أ ب ي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعدما أ ذ ن فيه بالعصر فقال أ ب و ه ر ي ر ة أ م ا هذا فقد عصى أ ب ا القاسم صلى الله عليه وسلم قال أ ب و عيسى وفي الباب عن عثمان قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح وعلى هذا العمل عند أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله صلى عليه وسلم ويروى م بعدهم ن أن لا خ ج المسجد أحد الأذان إلا من عذر أن بعد من من إلا عذر ي ك ن ع ل غير ويروى أمر وضوء أو منه لا بد منه. ويروى عن إ ب ر ا ه ي م النخعي أ ن ه قال يخرج ما لم ي أ خ ذ المؤذن في ا ل إ ق ا م ة قال أ ب و عيسى وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه وأبو أسود بن الشعثاء اسمه سليم بن أسود. وهو والد أ ش ع ث بن أ ب ي ا ل ش ع ت ا ء وقد روى أ ش ع ث بن أ ب ي ا ل ش ع ت ا ء هذا الحديث عن أ ب ي ه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أ ب ي ق ل ا ب ة عن مالك بن الحويره قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ا وابن عم لي فقال لنا إ ذ ا سافرتما ف أ ذ ن ا و أ ق ي م ا و ل ي أ م ك م ا أ ك ب ر ك م ا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أ ك ث ر أ ه ل العلم اختاروا ا ل أ ذ ا ن في السفر وقال بعضهم تجزئ ا ل إ ق ا م ة إ ن م ا ا ل أ ذ ا ن على من يريد أ ن يجمع الناس والقول ا ل أ و ل أ ص ح وبه يقول أ ح م د و إ س ح ا ق حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا أ ب و ن م ي ل ة حدثنا أ ب و ح م ز ة عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ ذ ن سبع سنين محتسبا كتبت له ب ر ا ء ة من النار قال أ ب و عيسى وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وثوبانا ومعاوية وأنس وأبي هريرة وأبي سعيد هريرة قال أ ب و عيسى حديث ابن عباس حديث غريب و أ ب و ن م ي ل ة اسمه يحيى بن واضح و أ ب و ح م ز ة السكري اسمه محمد بن ميمون وجابر بن يزيد الجعفي ضعفوه تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي لكان أ ه ل ا ل ك و ف ة بغير حديث ولولا حماد لكان أ ه ل ا ل ك و ف ة بغير فقه ح د ث ن ا هناد حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ص و أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضام والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين مؤتمن أرشد قال أبو وفي عيسى ابو ل ا عائشة ب عن س س ه ل بن عيسى د وعقبة أبو عامر ع قال بن حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أ ص ب ا ط بن محمد عن ا ل أ ع م ش قال حدثت عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى نافع بن سليمان عن محمد بن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال أ ب و عيسى وسمعت أ ب ا ز ر ع ة يقول حديث أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ص ح من حديث أ ب ي صالح عن ع ا ئ ش ة قال أ ب و عيسى وسمعت محمدا يقول حديث أ ب ي صالح عن ع ا ئ ش ة أ ص ح وذكر عن علي بن المديني أ ن ه لم يثبت حديث أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة ولا حديث أ ب ي صالح عن ع ا ئ ش ة في هذا ح د ث ن ا إ س ح ا ق بن موسى ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا معن حدثنا مالك قال وحدثنا ق ت ي ب ة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أ ب ي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ ب ي رافع و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ م ح ب ي ب ة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن ر ب ي ع ة و ع ا ئ ش ة ومعاذ بن أ ن س و م ع ا و ي ة قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي سعيد حديث حسن صحيح وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل حديث مالك وروى عبد الرحمن بن إ س ح ا ق عن الزهري هذا ا ل حدثنا ي ع سعيد بن ل م س ي أبي ب عن هناد ر ر ي ة ع ل صلى الله عليه وسلم ورواية مالك ن ب ي ورواية أصح ح ث ن هناد ا حدثنا أ ب و زبيد وهو عبسر بن القاسم عن أ ش ع ث عن الحسن عن عثمان بن أ ب ي العاص قال إن من آخر ما عهد إلي من أن مؤذناً ما وسلم آخر اتخذ رسول الله صلى الله عهد عليه صلى لا يأخذ على أذانه يأخذ أجرا قال أ ب و عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ه ل العلم كرهوا ان ي أ خ ذ المؤذن على ا ل أ ذ ا ن أ ج ر ا واستحبوا للمؤذن أ ن يحتسب في أ ذ ا ن ه حدثنا قتيبة حدثنا الحكيم عبد سعد الليث عن بن عبد الله بن قيس عن عامر بن الله قتيبة قيس عامر عن سعد بن أ ب ي و ق ا س عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن و أ ن ا أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا و ب ا ل إ س ل ا م دينا غفر له ذنبه قال أبو عيسى وهذا حدثنا ي ح س صحيح غريب ل نعرفه إلا محمد ن د سعد ي ليث ي ث بن عن ح ك بن ب ع الله بن ق ي سهل حدثنا محمد بن س بن عسكر البغدادي و إ ب ر ا ه ي م بن يعقوب قالا حدثنا علي بن عياش الحمصي حدثنا شعيب بن أ ب ي ح م ز ة حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه ا ل د ع و ة ا ل ت ا م ة والصلاه ا ل ق ا ئ م ة آ ت محمدا ا ل و س ي ل ة و ا ل ف ض ي ل ة وابعته مقاما محمودا الذي وعدته الا حلت له ا ل ش ف ا ع ة يوم ا ل ق ي ا م ة قال جابر أبو عيسى حديث جابر حديث صحيح حسن غريب حسن من حديث محمد بن المنكدر لا نعلم أ ح د ا رواه غير شعيب بن أ ب ي ح م ز ة عن محمد بن المنكدر و أ ب و ح م ز ة اسمه دينار حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع وعبد الرزاق و أ ب و أ ح م د و أ ب و نعيم قالوا حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أ ب ي إ ي ا س معاوية بن قال ر ة عن أنس بن م ك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة قال أ ب و عيسى حديث أ ن س حديث حسن صحيح وقد رواه أ ب و إ س ح ا ق الهمداني عن بريد بن أ ب ي مريم عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن أ ن س بن مالك قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ل ي ل ة أ س ر ي به الصلوات خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم نودي يا محمد إ ن ه لا يبدل القول لدي و إ ن لك بهذه الخمس قال وفي الباب عن ع ب ا د ة بن الصامت و ط ل ح ة بن عبيد الله و أ ب ي ذر و أ ب ي ق ت ا د ة ومالك بن ص ع ص ع ة و أ ب ي سعيد الخدري قال أ ب و عيسى حديث أ ن س حديث حسن صحيح غريب حدثنا حجر الرحمن عبد بن أخبرنا بن عن بن عن إسماعيل العلاء علي جعفر أبيه عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس و ا ل ج م ع ة إ ل ى ا ل ج م ع ة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر قال وفي الباب عن جابر و أ ن س و ح ن ظ ل ة الاسيدي قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح حدثنا هناد حدثنا ع ب د ة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة تفضل على ص ل ا ة الرجل وحده بسبع وعشرين د ر ج ة قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود و أ ب ي بن كعب ومعاذ بن جبل و أ ب ي سعيد و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ن س بن مالك قال أ ب و عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال تفضل ص ل ا ة الجميع على ص ل ا ة الرجل وحده بسبع وعشرين د ر ج ة قال ابو عيسى وعامه من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انما قالوا خمس وعشرين إلا ابن عمر فإنه قال ابن بسبع وعشرين عمر حدثنا إ س ح ا ق بن موسى ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا معن حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أ ب ي هريره ة أن رسول ل ل ا صلى ان ل ل عليه وسلم قال ه إ ص ل ا ة الرجل في ا ل ج م ا ع ة تزيد على صلاته وحده ب خ م س ة وعشرين جزءا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا هند ا حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن ا ل أ ص م عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أ ن ا م ر فتيتي أ ن ي ج م ع حزم الحطب ثم امر ب ا ل ص ل ا ة فتقام ثم أ ح ر ق على أ ق و ا م لا يشهدون ا ل ص ل ا ة قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن مسعود و أ ب ي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن أ ن س وجابر قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح وقد روي عن غير واحد من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه م قالوا من سمع النداء فلم يجب فلا ص ل ا ة له وقال بعض أ ه ل العلم هذا على التغليظ والتشديد ولا ر خ ص ة ل أ ح د في ترك ا ل ج م ا ع ة إ ل ا من عذر قال مجاهد وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد ج م ع ة ولا ج م ا ع ة قال هو في النار قال حدثنا بذلك هناد حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد قال ومعنى الحديث أ ن لا يشهد ا ل ج م ا ع ة و ا ل ج م ع ة ر غ ب ة عنها واستخفافا بحقها وتهاونا بها حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا يعلى بن عطاء حدثنا جابر بن يزيد بن ا ل أ س و د العامري عن أ ب ي ه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه ص ل ا ة الصبح في مسجد الخيف مسجد قال فلما قضى صلاته وانحرف إ ذ ا هو برجلين في أ خ ر ى القوم لم يصليا معه فقال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أ ن تصليا معنا ف ق ا ل يا رسول الله إ ن ا كنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إ ذ ا صليتما في رحالكما ثم أ ت ي ت م ا مسجد ج م ا ع ة فصليا معهم ف إ ن ه ا لكما ن ا ف ل ة قال وفي الباب عن محجن الدليل ويزيد بن عامر قال أ ب و عيسى حديث يزيد بن ا ل أ س و د حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أ ه ل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق قالوا إ ذ ا صلى الرجل وحده ثم أ د ر ك ا ل ج م ا ع ة ف إ ن ه يعيد الصلوات كلها في ا ل ج م ا ع ة و إ ذ ا صلى الرجل المغرب وحده ثم أ د ر ك ا ل ج م ا ع ة قالوا ف إ ن ه يصليها معهم ويشفع ب ر ك ع ة والتي صلى وحده هي ا ل م ك ت و ب ة عندهم حدثنا حدثنا عبدة عن سعيد هناذ عن بن أبي عروبة عن سليمان الناجي البصري عروبة أبي عن أ ب ي المتوكل عن أ ب ي سعيد قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أ ي ك م يتجر على هذا فقام رجل فصلى معه قال وفي الباب عن أ ب ي أ م ا م ة و أ ب ي موسى والحكم بن عمير قال أ ب و عيسى وحديث أ ب ي سعيد حديث حسن وهو قول غير واحد من اهل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين قالوا لا ب أ س أ ن يصلي القوم ج م ا ع ة في مسجد قد صلى فيه ج م ا ع ة وبه يقول أ ح م د و إ س ح ا ق وقال آ خ ر و ن من أ ه ل العلم يصلون فرادا وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون ا ل ص ل ا ة فرادا وسليمان الناجي بصري ويقال سليمان بن ا ل أ س و د و أ ب و المتوكل اسمه علي بن داود حدثنا محمود بن غيلان حدثنا بشر بن السري حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أ ب ي عمره عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في ج م ا ع ة كان له قال ي م نصف ي ل ة وفي م ن صلى العشاء ل ا و ج ر ف ج م الباب ع ة كان ه كقيام قال ليلة وفي ا ل عن ابن عمر و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ن س وعماره بن ر و ي ب ة وجندب بن عبد الله بن سفيان البجلي و أ ب ي بن كعب و أ ب ي موسى و ب ر ي د ة قال أ ب و عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أ ب ي عمره عن عثمان موقوفا وروي من غير وجه عن عثمان مرفوعا حدثنا محمد بن بشار حدثنا الحسن يزيد داود هند بن بن هارون أخبرنا داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي بشار الله عليه وسلم قال من صلى الصبح وسلم من ذمة أبي عليه في فهو الله صلى صلى فلا تخفر الله في الله ذمته قال أ ب و عيسى حديث حسن صحيح حدثنا عباس العنبري حدثنا يحيى بن كثير أ ب و غسان العنبري عن إ س م ا ع ي ل الكحال عن عبد الله بن أ و س الخزاعي عن ب ر ي د ة ا ل أ س ل م ي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد إلى في بالنور التام يوم ا ل ق ي ا م ة قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه مرفوع و صحيح مسند وموقوف إ ل ى أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسند إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عبد بن عن بن عن العزيز قتيبة سهيل أبي أبيه عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أ و ل ه ا وشرها آ خ ر ه ا وخير صفوف النساء آ خ ر ه ا وشرها أ و ل ه ا قال وفي الباب عن جابر وابن عباس وابن عمر و أ ب ي سعيد و أ ب ي و ع ا ئ ش ة والعرباض بن س ا ر ي ة و أ ن س قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يستغفر للصف ا ل أ و ل ثلاثه وللثاني م ر ة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أ ن الناس يعلمون ما في النداء والصف ا ل أ و ل ثم لم يجدوا إ ل ا أ ن يستهموا عليه لاستهموا عليه قال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 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا فخرج يوما ف ر أ ى رجلا خارجا صدره عن القوم فقال لتسون صفوفكم أ و ليخالفن الله بين وجوهكم قال وفي الباب عن جابر بن س م ر ة والبراء وجابر بن عبد الله و أ ن س و أ ب ي ه ر ي ر ة و ع ا ئ ش ة قال أبو عيسى حديث بن بشير حديث حسن صحيح بشير نعمال بن وروي ق د عن النبي صلى الله صلى ع ل ل ي ه و س م أنه ق انه ل م تمام الصلاة إقامة عمر الصلاة الصف وروي عن ن أ كان يوكل رجالا ب إ ق ا م ة الصفوف فلا يكبر حتى يخبر أ ن الصفوف قد استوت وروي عن علي وعثمان أ ن ه م ا كانا يتعاهدان ذلك ويقولان استو و ا وكان علي يقول تقدم يا فلان ت أ خ ر يا فلان حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذاء عن أ ب ي معشر عن إ ب ر ا ه ي م عن ع ل ق م ة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل ي ل ي ن منكم ا و ل الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم و إ ي ا ك م وهيشات ا ل أ س و ا ق قال وفي الباب عن أ ب ي بن كعب و أ ب ي مسعود و أ ب ي سعيد والبراء و أ ن س قال أ ب و عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يعجبه أ ن يليه المهاجرون و ا ل أ ن ص ا ر ليحفظوا عنه قال وسمعت محمد بن إ س م ا ع ي ل يقال و ل ي ق إ ن خالدا ل ح ذ ا ء ما ح ذ ا نعلا قط إ ن م ا كان يجلس إ ل ى حذاء فنسب إ ل ي ه قال و أ ب و معشر اسمه زياد بن كليب حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن هانئ بن ع ر و ة المرادي عن عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف أ م ي ر من ا ل أ م ر ا ء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين فلما صلينا قال أ ن س بن مالك كنا نتقي هذا على عهد عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الباب وفي قال ر ة بن إ ي س ا م ز ن ي ق ابو ل أ عيسى حديث أ ن س حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أ ه ل العلم أ ن يصف بين السواري وبه يقول أ ح م د و إ س ح ا ق وقد رخص قوم من أ ه ل العلم في ذلك حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن حسين الأحوص أبو عن هلال بن يساف قال أ خ ذ زياد بن أ ب ي الجعد بيدي ونحن ب ا ل ر ق ة فقام بي على شيخ يقال له و ا ب ص ة بن معبد من بني أ س د فقال زياد حدثني هذا الشيخ أ ن رجلا صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع ف أ م ر ه رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يعيد ا ل ص ل ا ة قال أ ب و عيسى وفي الباب عن علي بن شيبان وابن عباس قال أ ب و عيسى وحديث و ا ب ص ة حديث حسن وقد كره قوم من أ ه ل العلم أ ن يصلي الرجل خلف الصف وحده وقالوا يعيد إ ذ ا صلى خلف الصف وحده وبه يقول أ ح م د و إ س ح ا ق وقد قال قوم من أ ه ل العلم يجزئه إ ذ ا صلى خلف الصف وحده وقد ه و و الثوري وابن المبارك والشافعي و ل المبارك سفيان ق ذهب قوم من أ ه ل ا ل ك و ف ة إ ل ى حديث وابصه بن معبد أ ي ض ا قالوا من صلى خلف الصف وحده يعيد منهم حماد بن أ ب ي سليمان وابن أ ب ي ليلى ووكيع وروى حديث حسين عن هلال بن يساف غير واحد مثل ر و ا ي ة أ ب ي ا ل أ ح و ص عن زياد بن أ ب ي الجعد عن وابصة بن معبد وفي ا ب ابن معبد ص ة و حديث ح س ي ن ما يدل على أ ن هلالا قد أ د ر ك وابصه واختلف أ ه ل الحديث في هذا فقال بعضهم حديث ع م ر بن م ر ة عن هلال بن يساف عن ع م ر بن راشد عن وابصه بن معبد أ ص ح وقال بعضهم حديث ح س ي ن عن هلال بن يساف عن زياد بن أ ب ي الجعد عن وابصه بن معبد أصح قال أ ب و عيسى وهذا عندي أ ص ح من حديث عمرو بن م ر ة ل أ ن ه قد روي من غير حديث هلال بن يساف عن زياد بن ابي الجعد عن وابصه ة حدثنا محمد بن بشار جعفر ف أ م ر ه النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يعيد ا ل ص ل ا ة قال أ ب و عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول إ ذ ا صلى الرجل خلف الصف وحده ف إ ن ه يعيد حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ل ي ل ة فقمت عن يساره ف أ خ ذ ر ف و ل الله صلى الله عليه وسلم ب ر أ س ي من ورائي فجعلني عن يمينه قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ ن س قال أ ب و عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم قالوا إ ذ ا كان الرجل مع ا ل إ م ا م يقوم عن يمين ا ل إ م ا م حدثنا بن دار محمد بن بشار حدثنا محمد بن أ ب ي عادي قال أ ن ب أ ن ا إ س م ا ع ي ل بن مسلم عن الحسن عن س م ر ة بن جندب قال أ م ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا كنا ث ل ا ث ة أ ن يتقدمنا أ ح د ن ا قال أبو عيسى وفي عيسى ابو ل ا ابن ب عن ع م س د وجابر وأنس أبو مالك قال بن عيسى وحديث ث م ر ة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أ ه ل العلم قالوا إ ذ ا كانوا ث ل ا ث ة قام رجلان خلف ا ل إ م ا م وروي عن ابن مسعود أ ن ه صلى ب ع ل ق م ة و ا ل أ س و د فاقام احدهما عن يمينه وقد ا يساره ورواه عن النبي صلى الله ل صلى عليه وسلم آ خ ر عن عن و تكلم بعض الناس في إ س م ا ع ي ل بن مسلم المكي من قبل حفظه حدثنا إ س ح ا ق ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا معن حدثنا مالك بن أ ن س عن إ س ح ا ق بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة عن أ ن س بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام ص ن ع ت ف أ ك ل منه ثم قال قوموا فلنصلي بكم قال أ ن س فقمت إ ل ى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت عليه أ ن ا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى انصرف بنا ركعتين ثم、انصرف. قال أ ب و عيسى حديث أ ن س حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أ ك ث ر أ ه ل العلم قالوا إ ذ ا كان مع ا ل إ م ا م رجل و ا م ر أ ة قام الرجل عن يمين ا ل إ م ا م و ا ل م ر أ ة خلفهما وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في إ ج ا ز ة ا ل ص ل ا ة إ ذ ا كان الرجل خلف الصف وحده وقالوا إ ن الصبي لم تكن له ص ل ا ة و ك أ ن أ ن س ا كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الصف وليس ا ل أ م ر على ما ذهبوا اليه ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ق ا م ه مع اليتيم خلفه فلولا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم جعل معه عن لليتيم صلاة لما أقام اليتيم ولأقامه يمينه أقام وقد روي عن موسى بن أ ن س عن أ ن س أ ن ه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ق ا م ه عن يمينه وفي هذا الحديث د ل ا ل ة أ ن ه إ ن م ا صلى تطوعا أ ر ا د إ د خ ا ل ا ل ب ر ك ة عليهم حدثنا هناد حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش قال وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة وعبد الله بن نمير عن ا ل أ ع م ش عن إ س م ا ع ي ل بن رجاء الزبيدي عن أ و س بن ضمعج قال سمعت أ ب ا مسعود ا ل أ ن ص ا ر ي ي قال و ل ق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام القوم أ ق ر أ ه م لكتاب الله ف إ ن كانوا في ا ل ق ر ا ء ة سواء ف أ ع ل م ه م ب ا ل س ن ة ف إ ن كانوا في ا ل س ن ة سواء ف أ ق د م ه م ه ج ر ة فإن في فأكبرهم في في بيته إلا بإذنه، كانوا سنا، سلطانه، تكرمته الهجرة سواء ولا الرجل ولا يأم يجلس بيته على قال محمود بن غيلان قال ابن نمير في حديثه أ ق د م ه م سنا قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ ب ي سعيد و أ ن س بن مالك ومالك بن الحويرث و ع م ر بن س ل م ة قال أ ب و عيسى وحديث أ ب ي مسعود حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ه ل العلم قالوا أ ح ق الناس ب ا ل إ م ا م ة أ ق ر أ ه م لكتاب الله و أ ع ل م ه م ب ا ل س ن ة وقالوا صاحب المنزل أ ح ق ب ا ل إ م ا م ة وقال بعضهم إ ذ ا أ د ن صاحب المنزل لغيره فلا ب أ س أ ن يصلي به وكرهه بعضهم وقالوا السنة أن يصلي صاحب البيت يصلي أن قال أ ح م د بن حنبل وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إ ل ا ب إ ذ ن ه ف إ ذ ا أ ذ ن ف أ ر ج و أ ن ا ل إ ذ ن في الكل ولم ير ى به ب أ س ا إ ذ ا أ ذ ن له أ ن يصلي به أحدثنا قتيبة حدثنا ا ل م غ ي ر ة بن عبد الرحمن عن أ ب ي الزناد عن ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا أ م احدكم أ الناس فليخفف ف إ ن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض ف إ ذ ا صلى وحده فليصل كيف شاء قال أ ب و عيسى وفي الباب عن عدي بن حاتم وانس أ ن س و ج ب ب ر م ر ة ومالك بن عبد الله و أ ب ي واقد وعثمان بن أ ب ي العاص و أ ب ي مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل وحديث وهو قول عيسى هريرة حديث صحيح حسن ابو ل ل لا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض قال ع م مخافة اختاروا أن أ عيسى و أ ب و الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان و ا ل أ ع ر ج هو عبد الرحمن بن هرمز المديني ويكنى ابا داود حدثنا ق ت ي ة ح د ث ن أبو عوانة عن ا ق ت داود ة عن أنس بن م ل قال ك كان ر س ل الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام قال تمام وهذا عيسى في أبو من أخف ح ي صحيح ث حسن واسم أ ب ي ع و ا ن ة وضاح ا قال أ ب و عيسى س أ ل ت ق ت ي ب ة قلت أ ب و ع و ا ن ة ما اسمه قال وضاح ا قلت ابن من قال لا أ د ر ي كان عبدا ل ا م ر أ ة ب ا ل ب ص ر ة حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن الفضيل عن أ ب ي سفيان طريف السعدي عن أ ب ي ن ظ ر ة عن أ ب ي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح ا ل ص ل ا ة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا ص ل ا ة لمن لم ي ق ر أ بالحمد و س و ر ة في ف ر ي ض ة أ و غيرها قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وفي الباب عن علي و ع ا ئ ش ة قال وحديث علي بن أبي طالب بن ف ي هذا أ ج و د إ س ن ا د ا و أ ص ح من حديث أ ب ي سعيد وقد كتبناه في أ و ل كتاب الوضوء والعمل عليه عند أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق المبارك التكبير سفيان تحريم الصلاة أن ولا يكون الرجل داخلا في ا ل ص ل ا ة إ ل ا بالتكبير قال أ ب و عيسى وسمعت أ ب ا بكر محمد بن أ ب ا ن مستملي وكيع يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو افتتح الرجل ا ل ص ل ا ة بسبعين اسما من أ س م ا ء الله ولم يكبر لم يجزه و إ ن أ ح د ث قبل أ ن يسلم أ م ر ت ه أ ن ي ت و ض أ ثم يرجع إ ل ى مكانه فيسلم إ ن م ا ا ل أ م ر على وجهه قال و أ ب و ن ظ ر ة اسمه المنذر بن مالك بن قطعه حدثنا ق ت ي ب ة و أ ب و سعيد ا ل أ ش ج قالا حدثنا يحيى بن اليمان عن ابن أ ب ي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا كبر ل ل ل ص ابو ة نشر أ ص ا ع قال أ ب عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حسن وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أ ب ي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا دخل في ا ل ص ل ا ة رفع يديه مدا وهذا أصح من رواية أصح يحيى من اليمان بن و ا خ ط أ يحيى بن اليمان في هذا الحديث قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن اخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد بن سمعان قال سمعت ابا ه ر ي ر ة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى ا ل ص ل ا ة رفع يديه مدا قال ابو عيسى قال عبد الله بن عبد بن الله الرحمن وهذا أ ص حدثنا من ح ي يحيى ب ل اليمان ي وحديث يحيى م ا ن بن خطأ. حدثنا خطأ ع ق ب ة بن مكرم ونصر بن علي الجهضمي قال ا حدثنا أ ب و ق ت ي ب ة سلم بن ق ت ي ب ة عن ط ع م ة بن عمرو عن حبيب بن أ ب ي ثابت عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله أ ر ب ع ي ن يوما في ج م ا ع ة يدرك ا ل ت ك ب ي ر ة ا ل أ و ل ى كتبت له براءتان ب ر ا ء ة من النار و ب ر ا ء ة من النفاق قال أ ب و عيسى وقد روي هذا الحديث عن أ ن س موقوفا ولا أ ع ل م أ ح د ا رفعه إ ل ا ما روى سلم بن ق ت ي ب ة عن ط ع م ة بن عمرو عن حبيب بن أ ب ي ثابت عن أنس, عن انس نحوه وروى اسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عماره بن غزيه عن انس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهذا حديث غير محفوظ وهو حديث مرسل و ع م ا ر ة بن غ ز ي ة لم يدرك أ ن س بن مالك قال محمد بن إ س م ا ع ي ل حبيب بن أ ب ي حبيب يكنى أ ب ا الكشوثى ويقال أ ب و ع م ي ر ة حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي عن أ ب ي المتوكل عن أ ب ي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا قام إ ل ى ا ل ص ل ا ة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إ ل ه غيرك ثم يقول الله أ ك ب ر كبيرا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من من همزه ونفخه ونفثه بالله الشيطان الرجيم همزه من من قال أبو عيسى وفي عيسى ابو ل ا ب عن علي عيسى ا الله وجابر ئ ش ة وعبد مسعود و بن ب ج ر عمر بن وابن أبو مطعم ع قال ي وحديث أ ب ي سعيد أ ش ه ر حديث في هذا الباب وقد أ خ ذ قوم من أ ه ل العلم بهذا الحديث واما اكثر اهل العلم فقالوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إ ل ه غيرك وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود د عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم وقد تكلم في إسناد حديث والعمل وغيرهم هذا العلم التابعين على أهل تكلم ع من أكثر أبي في ي س كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي وقال أ ح م د لا يصح هذا الحديث حدثنا الحسن بن عرفه ويحيى بن موسى قال حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن حارثه بن أ ب ي الرجال عن عمره عن عائشه ة قالت كان النبي ا صلى ل ل عليه وسلم الصلاة إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اسمك غيرك جدك إله قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشه إ ل ا من هذا الوجه وحارثه قد تكلم فيه من قبل حفظه وابو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن المديني حدثنا احمد بن منيع حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حدثنا سعيد بن أ ب ي اياس الجريري عن قيس بن ع ب ا ي ة عن ابن عبد الله بن مغفر قال سمعني أ ب ي و أ ن ا في ا ل ص ل ا ة أ ق و ل بسم الله الرحمن الرحيم ف قال لي أي بني محدث إياك محدث ولم ا ح د ث قال ل و أ ر أ ح د ا من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أ ب غ ض إ ل ي ه الحدث في ا ل إ س ل ا م يعني منه قال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أ ب ي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أ س م ع أ ح د ا منهم يقولها فلا تقلها إ ذ ا أ ن ت صليت فقل الحمد لله رب العالمين قال الله مغفل أبو عبد بن عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن والعمل عليه عند أ ك ث ر أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أ ب و بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قالوا المبارك ببسم يجهر الله سفيان الرحيم لا الرحمن أن ويقولها في نفسه ح د ث ن ا أ ح م د بن ع ب د ة ا ل ض ب ي حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني إ س م ا ع ي ل بن حماد عن أ ب ي خالد عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ب ب س م الله الرحمن الرحيم قال أ ب و عيسى هذا حديث ليس إ س ن ا د ه ب ذ ا ت وقد قال بهذا ع د ة من أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أ ب و ه ر ي ر ة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن بعدهم من التابعين ر أ و ا الجهر ة ب بسم الله الرحمن الرحيم وبه يقول الشافعي و إ س م ا ع ي ل بن حماد هو ابن أ ب ي سليمان و أ ب و خالد يقال هو أبو خالد الوالبي واسمه هرمز أبو الوالبي وهو كوفي خالد حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن ق ت ا د ة عن أ ن س قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ب و بكر وعمر وعثمان يفتتحون العالمين عيسى الحمد أبو القراءة قال لله رب ب هذا هذا أهل الله عليه بعدهم والعمل العلم أصحاب النبي والتابعين كانوا ا حديث حسن صحيح يستفتحون عند وسلم من ومن صلى على ل قال ر ء ة بـ ا ح م د لله رب الشافعي ع ا قال ا ل ل م ي ن إ ن م ا معنى هذا الحديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب ا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون ا ل ق ر ا ء ة ب الحمد لله رب العالمين معناه أ ن ه م كانوا يبدؤون ب ق ر ا ء ة ف ا ت ح ة الكتاب قبل ا ل س و ر ة وليس معناه أ ن ه م كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم وكان وأن الشافعي يرى أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة أن يرى يبدأ يجهر جهر ببسم حدثنا محمد بن يحيى ا بن أ ب ي عمر المكي أ ب و عبد الله العدني وعلي بن حجر قالا حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن ع ب ا د ة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ص ل ا ة لمن لم ي ق ر أ ب ف ا ت ح ة الكتاب قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وعائشة وأنس وأبي قال ت د وعبد ة ا ل ه بن عمر ق ابو ل أ عيسى حديث ع ب ا د ة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أ ك ث ر أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أ ب ي طالب وجابر بن عبد الله وعمران بن ح س ي ن وغيرهم قالوا لا تجزئ صلاة إلا الكتاب بقراءة فاتحة تجزئ وقال علي بن أ ب ي طالب كل ص ل ا ة لم ي ق ر أ فيها ب ف ا ت ح ة الكتاب فهي خداج غير تمام وبه يقول ابن المبارك والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق سمعت ا بن أ ب ي عمر يقول اختلفت إ ل ى ابن ع ي ن ه ث م ا ن ي ة عشر س ن ة وكان الحميدي أ ك ب ر مني ب س ن ة وسمعت ا بن أ ب ي عمر يقول حججت سبعين ح ج ة ماشيا على قدمي حدثنا بن دار محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا سفيان عن س ل م ة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ط ر أ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آ م ي ن ومد بها صوته قال وفي الباب عن علي و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن وبه يقول غير واحد من أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وروى م بعدهم ن ي ن أن الرجل ي شعبه هذا الحديث عن س ل م ة بن كهيل عن حجر ابي العنبس عن ع ل ق م ة بن وائل عن أ ب ي ه ان النبي صلى الله عليه وسلم ق ر أ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آ م ي ن وخفض بها صوته قال أ ب و عيسى وسمعت محمدا يقول حديث سفيان أ ص ح من حديث ش ع ب ة في هذا و أ خ ط أ ش ع ب ة في مواضع من هذا الحديث فقال عن حجر أ ب ي العنبس و إ ن م ا هو حجر بن عنبس ويكنى أ ب ا السكن وزاد فيه عن ع ل ق م ة بن وائل وليس فيه عن ع ل ق م ة و إ ن م ا هو عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر وقال وخفض بها صوته و إ ن م ا هو ومد بها صوته قال ابو عيسى وسالت ابا زرعه عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا أصح من حديث من شعبة قال وروى العلاء بن صالح ا ل أ س د ي عن س ل م ة بن كهيل نحو ر و ا ي ة سفيان قال أ ب و عيسى حدثنا أ ب و بكر محمد بن أ ب ا ن حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا العلاء بن صالح ا ل أ س د ي عن س ل م ة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان عن سلمه بن كهيل حدثنا أ ب و ك ر ي ب محمد بن العلاء حدثنا زيد بن حباب حدثني مالك بن أ ن س حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب و أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا أ م ن ا ل إ م ا م ف أ م ن و ا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتاده عن الحسن عن سمره قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ن ك ر ذلك عمران بن حسين وقال حفظنا سكته فكتبنا إ ل ى أ ب ي بن كعب بالمدينه فكتب أ ب ي أ ن حفظ س م ر ة قال سعيد فقلنا لقتاده ما هاتان السكتتان قال إ ذ ا دخل في صلاته و إ ذ ا فرغ من ا ل ق ر ا ء ة ثم قال بعد ذلك و إ ذ ا قرا ولا الضالين قال وفي ك ا إذا ن يعجبه ر القراءة غ من أن س ك ت حتى ت ي ر الباب د إ ي وفي ه نفسه قال ا ل عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى حديث سمره حديث حسن وهو قول غير واحد من أ ه ل العلم يستحبون ل ل إ م ا م أ ن يسكت بعدما يفتتح ا ل ص ل ا ة وبعد الفراغ من ا ل ق ر ا ء ة وابه يقول أ حدثنا م وإسحاق وأصحابنا ح د قتيبه حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن قبيصه بن هلب عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فياخذ شماله بيمينه قال وفي الباب عن وائل بن حجر وغطيف بن الحارث وابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد قال أ ب و عيسى حديث هلب حديث حسن والعمل على هذا عند أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أ ن يضع الرجل يمينه على شماله في ا ل ص ل ا ة و ر أ ى بعضهم أ ن يضعهما فوق ا ل س ر ة و ر أ ى بعضهم أ ن يضعهما تحت ا ل س ر ة وكل ذلك واسع عندهم واسمه ل ب يزيد بن ق ن ا ف ة الطائي حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ص عن أ ب ي إ س ح ا ق عن عبد الرحمن بن ا ل أ س و د عن ع ل ق م ة و ا ل أ س و د عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر بكر قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ن س وابن عمر و أ ب ي مالك ا ل أ ش ع ر ي و أ ب ي موسى وعمران بن ح س ي ن ووائل بن حجر وابن عباس قال أ ب و عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر بعدهم التابعين وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء والعلماء عثمان عامة من الفقهاء حدثنا عبد الله بن منير المروزي قال سمعت علي بن الحسن قال أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن الزهري عن أ ب ي بكر بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا يكبر الرجل وهو يهوي للركوع والسجود حدثنا ق ت ي ب ة وابن أ ب ي عمر قالا حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن الزهري عن سالم عن أ ب ي ه قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا افتتح ا ل ص ل ا ة يرفع يديه حتى يحاذي من كبيه واذا إ ذ ركع و إ رفع ر أ س ه من الركوع وزاد ابن أ ب ي عمر في حديثه وكان لا يرفع بين السجدتين قال أبو عيسى حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة حدثنا الزهري بهذا ا ل ا س ن ا د نحو حديث ابن أ ب ي عمر قال وفي الباب عن عمر وعلي ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث و أ ن س و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي حميد و أ ب ي أ س ي د وسهل بن سعد وبهذا م م ح د ن بن حسن مسلمة موسى وأبي وعمير عمر عيسى الأشعري الليثي قال قتادة وأبي وأبي وجابر أبو و ب حديث بن عمر حديث حسن صحيح وبهذا يقول بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وجابر بن عبد الله و أ ب و ه ر ي ر ة و أ ن س وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم ومن التابعين الحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد ونافع وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير وغيرهم وقال ب ه ي و ل م ك و م عبد م ر والأوزاعي و ا ن عيينة ع و ب الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال عبد الله بن المبارك قد حديث من يرفع عبد حديث يديه من قد بن ثبت وذكر حديث الزهري عن سالم عن أ ب ي ه ولم يثبت حديث ابن مسعود أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إ ل الا في أ و مرة ح د ث ن بذلك أحمد بن عبدة الآملي حدثنا وهب بن الآملي أحمد حدثنا زمعة عن س في ا ن بن عبد ا ل م ل الله ل ك عن عبد الله بن ب ا ا م ر ك قال قال وحدثنا موسى يحيى بن موسى قال حدثنا إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي أ و ي س قال كان مالك بن أ ن س يرى رفع اليدين في ا ل ص ل ا ة وسمعت ق الرزاق قال ا يحيا وحدثنا كان معمر يرى رفع اليدين في الصلاة ل يرى في و عبد معمر رفع الجارود بن معاذ يقول كان سفيان بن ع ي ي ن ة وعمر بن هارون والنضر بن شميل يرفعون أ ي د ي ه م إ ذ ا افتتحوا ا ل ص ل ا ة و إ ذ ا ركعوا و إ ذ ا رفعوا رؤوسهم حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن ا ل أ س و د عن ع ل ق م ة قال قال عبد الله بن مسعود أ ل ا أ ص ل ي بكم ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إ ل ا في أ و ل م ر ة قال وفي الباب عن البراء بن عازب قال أ ب و عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن وبه يقول غير واحد من أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ي سفيان الثوري منيع عياش ن حدثنا بن حدثنا بن حدثنا وهو قول وأهل الكوفة أبو أبو بكر أحمد ح عن أ ب ي عبد الرحمن السلمي قال قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إ ن الركب سنت لكم فخذوا بالركب قال وفي الباب عن سعد و أ ن س و أ ب ي حميد و أ ب ي أ س ي د وسهل بن سعد ومحمد بن م س ل م ة و أ ب ي مسعود قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح والعمل عيسى عمر على حديث حديث صحيح حسن هذا عند أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم لا اختلاف بينهم في ذلك إ ل ا ما روي عن ابن مسعود وبعض أ ص ح ا ب ه أ ن ه م كانوا يطبقون والتطبيق منسوخ وقاص وأمرنا العلم قال سعد بن أبي وقاص كنا فنهينا أهل نفعل ذلك بن أبي عند عنه سعد أ ن نضع ا ل أ ك ف على الركب قال حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن أ ب ي يعفور عن مصعب بن سعد عن أ ب ي ه سعد بهذا و أ ب و حميد الساعدي اسمه عبد الرحمن بن سعد بن المنذر و أ ب و أ س ي د الساعدي اسمه مالك بن ر ب ي ع و أ ب و حصين اسمه عثمان بن عاصم ا ل أ س د ي و أ ب و عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب و أ ب و يعفور عبد الرحمن بن عبيد بن ن س ط ا س و أ ب و يعفور العبدي اسمه واقد ويقال وقدان وهو الذي روى عن عبد الله بن أ ب ي أ و ف ى وكلاهما من أ ه ل ا ل ك و ف ة حدثنا محمد بن بشار بن دار حدثنا أ ب و عامر العقدي حدثنا فليح بن سليمان حدثنا عباس بن سهل بن سعد قال اجتمع أ ب و حميد و أ ب و أ س ي د وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمه فذكروا ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد انا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه ك أ ن ه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه قال وفي الباب عن انس قال ابو عيسى حديث ابي حميد حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره اهل العلم ان يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود حدثنا علي بن حجر بن علي أ خ ب ر ن ا عيسى بن يونس عن ابن أ ب ي ذئب عن إ س ح ا ق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن ع ت ب ة عن ابن مسعود أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا ركع أ ح د ك م فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أ د ن ا ه و إ ذ ا سجد فقال في سجوده سبحان ربي ا ل أ ع ل ى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أ د ن ا ه قال وفي الباب عن ح ذ ي ف ة و ع ق ب ة بن عامر قال أ ب و عيسى حديث ابن مسعود ليس إ س ن ا د ه بمتصل عون بن عبد الله بن ع ت ب ة لم يلقى ابن مسعود والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون هذا العلم على أهل عند أ ن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات وروي عن عبد الله بن المبارك أ ن ه قال أ س ت ح ب ل ل إ م ا م أ ن يسبح خمس تسبيحات لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود إبراهيم قال إسحاق حدثنا غيلان حدثنا قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال بن بن شعبة عن سمعت سعد بن عبيده يحدث عن المستورد عن ص ل ة بن زفر عن ح ذ ي ف ة أ ن ه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي ا ل أ ع ل ى وما أ ت ى على آ ي ة ر ح م ة إ ل ا وقف و س أ ل وما أ ت ى على آ ي ة عذاب إ ل ا وقف وتعود قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح قال وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ش ع ب ة نحوه وقد روي عن ح ذ ي ف ة هذا الحديث من غير هذا الوجه أ ن ه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث حدثنا إ س ح ا ق بن موسى ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا معن ح د ث ن ان مالك ب أنس ن و ح د ث النبي ختيبة عن م ا ك ع نافع عن إ ر ا ه م بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن النبي حنين عن عن أن علي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي و ا ل م ع ص ف ر وعن تختم الذهب وعن ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن في الركوع قال وفي الباب عن ابن عباس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 عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري أبي أبي البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ ص ل ا ة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود قال وفي الباب عن علي بن شيبان و أ ن س و أ ب ي ه ر ي ر ة و ر ف ا ع ة الزرقي ي عيسى حديث أبي قال ا ا ل أبو أ مسعود ن ص ر حديث حسن صحيح وقال ا هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله ل ل على أهل صلى عليه وسلم ع عند بعدهم م من ومن يرون أن ي ي م ر ج ل صلبه في الشافعي ر ك و والسجود وقال ع ا ل و أ ح م د واسحاق من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته ف ا س د ة لحديث النبي صلى الله لا صلاة صلى عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه ل فيها ا يقيم في ر ك وابو ع و ل س ج و و د أ معمر اسمه عبد الله بن س خ ب ر و أ ب و مسعود ا ل أ ن ص ا ر ي البدري اسمه ع ق ب ة بن عمرو حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود الطيالسي حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أ ب ي س ل م ة الماجشون حدثني عمي عن عبد الرحمن ا ل أ ع ر ج عن عبيد الله بن أ ب ي رافع عن علي بن أ ب ي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا رفع ر أ س ه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء ا ل أ ر ض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن أ ب ي أ و ف ى وأبي وأبي جحيفة وأبي سعيد قال أ ب و عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم وبه يقول الشافعي قال يقول هذا في ي يقول في يقولها في عيسى يقال المكتوبة والتطوع وقال بعض أهل الكوفة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقولها في صلاة المكتوبة قال أبو عيسى وإنما ا ا أهل ل م أبو بعض ن ج ش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 غفر له ما تقدم من ذنبه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أ ن يقول ا ل إ م ا م سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ح الحمد م من الإمام د ويقول ولك وبه يقول خلف ربنا أ وقال ابن سيرين وغيره يقول من خلف ا ل إ م ا م سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مثل ما يقول ا ل إ م ا م وبه يقول الشافعي و إ س ح ا ق حدثنا س ل م ة بن شبيب و أ ح م د بن إ ب ر ا ه ي م الدورقي والحسن بن علي الحلواني وعبد الله بن منير وغير واحد قالوا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أبيه بن كليب عن أبيه عن وائل بن شريك حجر عن عن عن عاصم وائل قال رأيت رسول ركبتيه رفع ركبتيه عليه يضع يديه يديه وسلم سجد وإذا الله صلى الله قبل قبل قال إذا نهض زاد الحسن بن علي في حديثه قال يزيد بن هارون ولم يرو شريك عن عاصم بن كليب إ ل ا هذا الحديث قال أ ب و عيسى هذا لا أحدا حديث حسن غريب لا نعرف ر و ا هذا ه مثل عن ش ر ي ك و ا ل ل ل ع ع م ي همام عند ع أكثر أهل ل ل ا يرون أن يضع أن ل ل قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ر ركبتيه رفع ركبتيه وروا ج يديه يديه نهض ه وإذا ا م عن عاصم هذا مرسل ولم يذكر فيه والا ئ بن حجر حدثنا خ ت ي ب ة حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن ابي ل ل ه ن حسن عن أ ب الزناد عن الأعرج عن عن أبي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمد أ ح د ك م فيبرك في صلاته برك الجمل قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث غريب لا نعرفه من حديث أ ب ي الزناد إ ل ا من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المخبري عن أ ب ي ه عن ابي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن سعيد المخبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا فليح حدثني حميد بندار العقدي الساعدي بن بن سليمان حدثني عباس بن سهل عن بشار عامر عباس أبو أبي سهل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا سجد أ م ك ن أ ن ف ه وجبهته من ا ل أ ر ض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذوى منكبيه قال وفي الباب عن ابن عباس ووائل حجر وأبي سعيد قال أبو والعمل وأنفه سعيد عيسى حديث أبي حميد حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الباب ابن عباس ابن قال العلم الرجل أهل على جبهته عن عند حسن أن حجر فان سجد على جبهته دون أ ن ف ه فقد قال قوم من أ ه ل العلم يجزئه وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على ا ل ج ب ه ة والانف أ ن ن ح د ث قتيبة ح د ث ا ح ص صلى بن غياث عن الحجاج عن أبي إسحاق قال قلت للبراء بن عازب النبي عن عن أين كان غياث عليه وسلم يضع الحجاج إسحاق قال الله إذا سجد فقال قلت وسلم وجهه سجد بين كفيه قال وفي الباب عن و ا ئ ل بن حجر و أ ب ي حميد قال أ ب و عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح غريب وهو الذي اختاره بعض أهل العلم أن تكون وقاص اختاره أهل يداه أذنيه الهاد عن محمد بن إبراهيم الذي العلم قريبا حدثنا حدثنا ابن عامر قتيبة أبي بكر مضر بعض بن بن بن بن عن عن عن سعد أن من محمد عن العباس بن عبد المطلب أ ن ه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا سجد العبد سجد معه س ب ع ة آ ر ا ب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه قال وفي الباب عن ابن عباس و أ ب ي ه ر ي ر ة وجابر و أ ب ي سعيد قال أ ب و عيسى حديث العباس حديث حسن د ي ث ح صحيح وعليه العمل عند أ ه ل العلم حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يسجد على س ب ع ة أ ع ظ م ولا يكف شعره ولا ثيابه قال أ ب و عيسى هذا حدثنا حدثنا خالد الأحمر حديث حسن صحيح حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أبو عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن ا ل أ ق ر م الخزاعي عن أ ب ي ه قال كنت مع أ ب ي بالقاع من ن م ر ة فمرت ر ك ب ة ف إ ذ ا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي قال فكنت أ ن ظ ر إ ل ى عفرتي ابطيه إ ذ ا سجد أ ي بياضه قال وفي الباب عن ابن عباس قال ب بحينة وجابر وأحمر بن جزء وميمونة وأبي ن وأحمر وميمونة حميد وأبي مسعود وأبي مسعود أسيد جزء س ه ابو بن عازب عيسى د بن أبو عميرة وعائشة ع ي قال و أ ح م ر بن جزء هذا رجل من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم له حديث واحد قال أبو عيسى حديث عبد الله بن أ ق ر م حديث حسن لا نعرفه إ ل ا من حديث داود بن قيس ولا نعرف لعبد الله بن أ ق ر م الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث والعمل عليه عند أ ك ث ر أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم قال وعبد الله بن أ ق ر م الخزاعي إ ن م ا له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أرقم الزهري صاحب النبي صلى الله أ ر قال م ز ه ر ي ص اذا ح حدثنا حدثنا ب النبي كاتب أبي بكر أبو أبي جابر النبي الله الصديق هناد معاوية الأعمش سفيان الله قال صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم عن عن عن أن وهو إ سجد أ ح د ك م فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل و أ ن س والبراء و أ ب ي حميد و ع ا ئ ش ة قال أ ب و عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أ ه ل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود أ خ ب ر ن ا ش ع ب ة عن ق ت ا د ة قال سمعت ا ن س يقول إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسطن أ ح د ك م ذراعيه في ا ل ص ل ا ة بسط الكلب قال أ و عيسى ه ذ ا حديث حسن صحيح حدثنا عبد ا ل ل ه بن عبد ابو ل ر ح م ن أ خ ر ن بن أسد حدثنا ا معل أسد ي ب ع ن بن عجلان عن محمد بن محمد محمد ب ا إ ر ه ي م عامر عن بن س ع عن د بن أبي عن أبيه وقاص أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر بوضع اليدين ونصب القدمين قال عبد الله وقال معلى بن أ س د حدثنا حماد بن م س ع د ة عن محمد بن عجلان عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م عن عامر بن سعد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر بوضع اليدين فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أ ب ي ه قال أ ب و عيسى و ر و ا يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م عن عامر بن سعد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم امر ل ل عليه ل ه و س أ م بوضع اليدين ونصب القدمين مرسل وهذا أ ص ح من حديث وهيب وهو الذي أ ج م ع عليه أ ه ل العلم واختاروه حدثنا أحمد بن محمد بن بن المروزي موسى أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك أ خ ب ر ن ا ش ع ب ة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن البراء بن عازب قال كانت ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا ركع و إ ذ ا رفع ر أ س ه من الركوع و إ ذ ا سجد و إ ذ ا رفع ر أ س ه من السجود قريبا من السواق قال وفي الباب عن أ ن س حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ش ع ب ة عن الحكم نحوه قال أ ب و عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أ ه ل العلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أ ب ي إ س ح ا ق عن عبد الله بن يزيد حدثنا البراء وهو غير كذوب قال كنا الركوع صلينا من يحن منا فنسجد إذا الله الله الله صلى صلى خلف رسول عليه وسلم لم رجل رسول الله عليه وسلم يسجد فرفع رأسه من الركوع لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد قال وفي الباب عن أ ن س و م ع ا و ي ة وابن م س ع د ة صاحب الجيوش و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح وبه يقول أ ه ل العلم إن من خلف الإمام انما ل إ إ م م ا يتبعون ا ل إ م ا م فيما يصنع لا يركعون إ ل ا بعد ركوعه ولا يرفعون إ ل ا بعد رفعه لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا حدثنا الرحمن حدثنا إسحاق الحارث عبد عبد عبيد بن أخبرنا بن عن عن الله الله إسرائيل أبي موسى عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أ ح ب لك ما أ ح ب لنفسي و أ ك ر ه لك ما أ ك ر ه لنفسي لا تقع بين السجدتين قال أ ب و عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إ ل ا من حديث أ ب ي إ س ح ا ق عن الحارث عن علي وقد الأعور ضعف بعض أهل العلم أهل الحارث الأعور والعمل على هذا الحديث عند أ ك ث ر أ ه ل العلم يكرهون الاقعاء قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة و أ ن س و أ ب ي ه ر ي ر ة حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا ابن جريج أ خ ب ر ن ي أ ب و الزبير أ ن ه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الاقعاء على القدمين قال هي ا ل س ن ة فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل قال بل هي س ن ة نبيكم صلى الله عليه وسلم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أ ه ل العلم إ ل ى هذا الحديث من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون ب ا ل إ ق ع ا ء ب أ س ا وهو قول بعض أ ه ل م ك ة من أ ه ل الفقه والعلم قال وأكثر أهل ان ل ل الإقعاء السجدتين سلمة كامل العلاء ع عن عن عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس م يكرهون بين شبيب زيد أبي حبيب أبي جبير حدثنا بن حدثنا بن بن بن ابن حباب ثابت أ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني حدثنا الحسن بن علي الخلال الحلواني حدثنا يزيد بن هارون عن زيد بن حباب عن كامل أ ب ي العلاء نحوه قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب وهكذا روي عن علي وبه يقول الشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق يرون هذا جائزا في ا ل م ك ت و ب ة والتطوع وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أ ب ي العلاء مرسلا حدثنا خ ت ي ب ة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي ن عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال اشتكى بعض أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم م ش ق ة السجود عليهم إ ذ ا تفرجوا فقال استعينوا بالركب قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي عيينة عن عن النعمان عن نحو هذا وكأن رواية هؤلاء من عياش عليه وغير سمي رواية رواية الليث واحد وسلم الله هذا هؤلاء أصح صلى حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا هشيم عن خالد الحذاء عن أ ب ي قلابه عن مالك بن الحويرث الليثي أ ن ه ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إ ذ ا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا قال أ ب و عيسى حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أ ه ل العلم وبه يقول إ س ح ا ق وبعض أ ص ح ا ب ن ا ومالك يكنى أ ب ا سليمان حدثنا يحيى بن موسى حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة حدثنا خالد بن الياس عن صالح مولى ا ل ت و أ م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في ا ل ص ل ا ة على صدور قدميه قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة عليه العمل عند اهل العلم يختارون ان ينهض الرجل في ا ل ص ل ا ة على صدور خدمه وخالد بن الياس هو ضعيف عند أهل الحديث هو اهل الياس بن ضعيف قدميه ا ويقال ا ل ل خ بن اياس ايضا وصالح و التوأمة هو ل صالح بن ب صالح صالح وابو س م نبهان وهو مدني حدثنا يعقوب بن يعقوب ابراهيم وهو الدورقي حدثنا عبيد الله ا ل أ ش ج ع ي عن سفيان الثوري عن أ ب ي إ س ح ا ق عن ا ل أ س و د بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا قعدنا في الركعتين أ ن نقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أ ي ه ا النبي و ر ح م ة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله محمدا وعلى إله ورسوله عبده أن أن وأشهد أشهد قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي موسى وعائشة. قال ابو ل ا ابن ب عن عمر ج ا ب وأبي ر موسى و عيسى ا قال ئ ش ة أبو ع حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه وهو أ ص ح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد والعمل عليه عند أ ك ث ر أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وهو قول ث ف ي ا ن الثوري وابن المبارك و أ ح م د و إ س ح ا ق حدثنا أ ح م د بن محمد بن موسى أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك عن معمر عن خصيف قال ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله إ ن الناس قد اختلفوا في التشهد فقال عليك بتشهد ابن مسعود حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن أ ب ي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا ا ل ق ر آ ن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله س ل ا م ع ل ي ي ك أ ه ابو ا ل ن ي ر وبركاته ح م سلام ة الله عيسى ل ن الصالحين أن أن ا عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله محمدا وعلى وأشهد إله أشهد ر و أبو ل الله قال ع ي س حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي هذا الحديث عن أبي الزبير أبي عن نحو حديث الليث بن سعد وروى أ ي م ن بن نابل المكي هذا الحديث عن أ ب ي الزبير عن جابر وهو غير محفوظ وذهب أبو يونس بوكير الأسود مسعود أبيه الله بن عباس بن بن عبد بن عبد بن الشافعي التشافد حدثنا الأشد حدثنا إسحاق الرحمن قال إلى في سعيد عن عن عن عن حديث محمد من ا ل س ن ة أ ن يخفي التشهد قال أ ب و عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن غريب والعمل عليه عند أهل اهل ل ل ل ل ع عبد م حدثنا حدثنا ا أبو كريب حدثنا عبد الله بن أدريس حدثنا عاصم بن حدثنا أدريس عاصم ك ي ب العلم ج ر م ي ن عن, أبيه عن وائل بن حجر قال قدمت المدينة قلت لأنظرن أبيه الله الله عليه الله الله وائل رسول و قال صلاة قلت إلى صلى حجر قدمت س فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى اليمنى على ونصب رجله فخذه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أ ك ث ر أ ه ل العلم وهو قول سفيان الثوري و أ ه ل ا ل ك و ف ة وابن المبارك حدثنا بن محمد بندار بن بشار حدثنا أ ب و عامر العقدي حدثنا فليح بن سليمان المدني حدثني عباس بن سهل الساعدي قال اجتمع أ ب و حميد و أ ب و أ س ي د وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمه فذكروا ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أ ب و حميد أ ن ا أ ع ل م ك م ب ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى و أ ق ب ل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى و أ ش ا ر ب أ ص ب ع ه يعني ا ل س ب ا ب ة قال أ ب و عيسى وهذا حديث حسن صحيح وبه يقول بعض أ ه ل العلم وهو قول الشافعي وقالوا أ ح ح م د و إ س ا ق يقعد في التشهد الاول آ خ ر وركه على و ح ت ج ا ق و ا ي ق على د في ا ت ش ه د الأول ل ع رجله اليسرى وينصب اليمنى حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد عن عن بن عمر عن نافع الرزاق الله معمر عمر عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا جلس في ا ل ص ل ا ة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع إ ص ب ع ه التي تل الابهام اليمنى يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باصطها عليه قال وفي الباب عن عبد الله بن الزبير ونمير الخزاعي وأبي هريرة وأبي حميد ووائل بن قال الله الخزاعي ووائل عليه هريرة عن وفي ونمير حميد حجر قال أ ب و عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إ ل ا من هذا الوجه والعمل عليه عند بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون ا ل إ ش ا ر ة في التشهد وهو قول أ ص ح ا ب ن ا حدثنا محمد حدثنا الرحمن حدثنا عبد الرحمن بن مهدي بن بن سفيان بشار عن أ ب ي إ س ح ا ق عن أ ب ي ا ل أ ح و ص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قال وفي الباب وقاث وابن عمر واجابر بن سمرة والبراء وأبي سعيد وعمار ووائل وعادي عليكم عليكم سعد سمرة سعيد ورحمة ورحمة عمر عميرة عن وفي أبي وأبي حجر بن بن بن بن وجابر بن عبد الله قال أ ب و عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أ ك ث ر أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو المبارك سلمة التنيسي سفيان حفص يحيى أبي حدثنا حدثنا بن بن عمر محمد عن هشام بن ع ر و ة عن أبيه عن ع أبيه ا ئ ش ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في ا ل ص ل ا ة ت س ل ي م ة و ا ح د ة تلقاء وجهه يميل إ ل ى الشق ا ل أ ي م ن شيئا قال وفي الباب عن سهل بن سعد قال أ ب و عيسى وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه قال محمد محمد إسماعيل زهير عائشة نعرفه لا إلا هذا قال من بن بن أ ه ل ا ل ش أ م يروون عنه مناكير و ر و ا ي ة أ ه ل العراق عنه أ ش ب ه و أ ص ح قال محمد وقال أ ح م د بن حنبل ك أ ن زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروى عنه بالعراق ك أ ن ه رجل آ خ ر قال بسمة ق ابو ل أ عيسى وقد قال به بعض أ ه ل العلم في التسليم في ا ل ص ل ا ة وراى أ ص ح ا ل و ي النبي ا ت عن ل ص الله عليه و س ل م ت س ل ي من ت ي وعليه أهل أكثر اصحاب ل ل ع م من أ النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل ت ا أصحاب النبي صلى الله ب بعدهم ع عليه ي ن ومن من ورأى قوم و صلى س ل م و غ ي ر ه م تسليمة و ا ح د ة في ا ل م ك ت و ب ة قال الشافعي إ ن شاء سلم ت س ل ي م ة و ا ح د ة و إ ن شاء سلم تسليمتين حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك وهقل بن زياد عن ا ل أ و ز ا ع ي عن ق ر ة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال حذف السلام س ن ة قال علي بن حجر قال عبد الله بن المبارك يعني أ ن لا تمده مدا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي ه يستحبه أهل و و الذي العلم عن إ ب ر ا ه ي م النخعي أ ن ه قال التكبير جزم والسلام جزم وهقل يقال كان كاتب ا ل أ و ز ا ع ي حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن عاصم ا ل أ ح و ل عن عبد الله بن الحارث عن ع ا ئ ش ة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد إلا والإكرام ذا لا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال سلم يقول ومنك يقعد أنت حدثنا هناد بن السري حدثنا السري مروان بن م ع ا و ي ة الفزاري و أ ب و م ع ا و ي ة عن عاصم ا ل أ ح و ل بهذا الاسناد نحوه وقال تباركت يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م قال وفي الباب عن ثوبان وابن عمر وابن عباس و أ ب ي سعيد و أ ب ي ه ر ي ر ة والمغيره بن ش ع ب ة قال أ ب و عيسى حديث ع ا ئ ش ة حديث حسن صحيح وقد روى خالد هذا من حديث عائشة عن عبد الله بن نحو حديث عاصم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول خالد الحديث حديث عبد حديث بعد الحارث صلى الحذاء هذا عائشة الله عاصم النبي الله كان التسليم عليه أنه من عن بن عن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وروي عنه أ ن ه كان يقول سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين و ا ل حدثنا م لله العالمين رب ح د أ ح م د بن محمد بن موسى حدثنا عبد الله بن المبارك أ خ ب ر ن ا ا ل أ و ز ا ع ي حدثني شداد أ ب و عمار حدثني أ ب و أ س م ا ء الرحبي قال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ر ا د أ ن ينصرف من صلاته استغفر الله ثلاث مرات ثم قال اللهم أ ن ت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و عمار اسمه شداد بن عبد الله حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ص عن سماك بن حرب عن ق ب ي ص ة بن هلب عن أ ب ي ه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله ه الله الله هريرة هلب وعليه أهل أنه جانبيه وفي مسعود وأنس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة قال أبو ينصرف عيسى حديث حديث أي ي ي الباب قال العمل العلم شاء إن شاء على عبد بن بن عن عمر عند عن حسن إن ن م وإن شاء عن يساره وقد إ ن عن شاء يساره و صح ا ل أ م ر ا ن عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى عن علي بن أ ب ي طالب أ ن ه قال إ ن كانت حاجته عن يمينه أ خ ذ عن يمينه و إ ن كانت حاجته عن يساره اخذ عن يساره عن أ ب ي ه عن جده عن ر ف ا ع ة بن رافع أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال ر ف ا ع ة ونحن معه إ ذ جاءه رجل كالبدوي فصلى ف أ خ ف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فارجع فصل ي فرجع إ ن ك لم تصلي ف فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال وعليك فارجع فصل ف إ ن ك لم تصل ففعل ذلك مرتين أ و ث ل ا ث ة كل ذلك ي أ ت ي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فرجع فصل فإنك فخاف النبي عليه وعليك وسلم صلى الله وسلم لم تصلي فخاف الناس وكبر عليهم ان يكون من اخف صلاته لم يصل فقال الرجل في اخر ذلك فارني وعلمني فانما انا بشر اصيب واخطئ فقال اجل اذا قمت إ ل ى الصلاه فتوضا كما امرك الله ثم تشهد واقم فان كان معك قران فاقرا والا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع فاطمئن راكعا ثم اعتدل قائما ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم قم ف إ ذ ا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك و إ ن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك قال وكان هذا أ ه و ن عليهم من ا ل أ و ل أ ن ه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها قال وفي وعمار أبو أبي هريرة وعمار بن ياسر قال أبو عيسى الباب قال بن عن حدثنا ي رفاعة ب ر ف رفاعة ع رويع حديث حسن وقد رويع رفاعة هذا الحديث وقد هذا محمد ن غير وجه د ث ن ا ح م بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ا ل ق ط ا ن حدثنا عبيد الله بن عمر أ خ ب ر ن ي سعيد بن أ ب ي سعيد عن أ ب ي ه عن أبي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصل ي ف إ ن ك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصل ي ف إ ن ك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرار فقال له الرجل والذي بعثك بالحق ما أ ح س ن غير هذا فعلمني فقال إ ذ ا قمت إ ل ى ا ل ص ل ا ة فكبر ثم ا ق ر أ بما تيسر معك من ا ل ق ر آ ن ثم اركع حتى تطمئن ر ا ك ع ة ثم ارفع حتى تعتدل ق ا ئ م ة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وقد روى ابن نمير هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن ابي ه ر ي ر ة ولم يذكر فيه عن ابيه عن ابي ه ر ي ر ة و ر و ا ي ة يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر أ ص ح وسعيد المقبري قد سمع من ابي ه ر ي ر ة وروى عن ابيه عن ابي ه ر ي ر ة و أ ب و سعيد المقبري اسمه كيسان وسعيد المقبري يكنى أ ب ا سعد وكيسان عبد كان مكاتبا لبعضهم حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن قالا حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا محمد بن عمر بن عطاء عن أبي حميد سعيد عبد الساعدي المثنى بن بن بن القطان بن بن بن عن بشار قالا عطاء عمر أبي جعفر قال سمعته وهو في ع ش ر ة من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم أ ح د ه م أ ب و ق ت ا د ة بن ربعي يقول أ ن ا أ ع ل م ك م ب ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما كنت أ ق د م ن ا له ص ح ب ة ولا أ ك ث ر ن ا له إ ت ي ا ن ا قال بلى قالوا فاعرض فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا قام إ ل ى ا ل ص ل ا ة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أ ك ب ر وركع ثم اعتدل فلم يصوب ر أ س ه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم أ ه و ى إ ل ى ا ل أ ر ض ساجدا ثم قال الله أ ك ب ر ثم جافا عضديه عن إ ب ط ي ه وفتخ أ ص ا ب ع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم أ ه و ى ساجدا ثم قال الله أ ك ب ر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة مثل ذلك حتى إ ذ ا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح ا ل ص ل ا ة ثم صنع كذلك حتى كانت ا ل ر ك ع ة التي تنقضي فيها صلاته أ خ ر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح قال ومعنى قوله ورفع م ع ن ى قوله و يديه إ ذ ا قام من السجدتين يعني قام من الركعتين حدثنا محمد والحسن الحلواني واحد حدثنا بن بن بن النبيل بشار الخلال قالوا عاصم وسلمة شبيب أبو وغير علي حدثنا عبد ا ل ح محمد ي د بن جعفر د ث ن ا ح م بن عمرو بن عطاء قال سمعت أ ب ا حميد الساعدي في ع ش ر ة من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أ ب و ق ت ا د ة بن ربعي فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد ب م ع ن ى وزاد فيه أ ب و عاصم عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف قالوا صدقت ه ك ذ ا ص ل ى ابو ل ن ي عليه صلى الله س ل قال م أبو عيسى زاد أ ب و عاصم الضحاك بن مخلد في هذا الحديث عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف قالوا ص د خ ت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا هناد حدثنا هناد زياد عن مسعر وسفيان عن بن عن بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك عمه وكيع مسعر قطبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ق ر أ في الفجر والنخل باسقات في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى قال وفي الباب عن عمر بن حريث وجابر بن س م ر ة وعبد الله بن السائب و أ ب ي ب ر ز ة و أ م سلمه قال أ ب و عيسى حديث ق ط ب ه بن مالك حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في انه ل بالواقع ص ب ح وروي ع أنه كان ي قرا أ في ل في ج ر من س ت ن عنه أنه آية وروي مئة إلى إ قرأ ذ الصبح ا ش م عمر موسى س كورت كتب وروي يقرأ أبي عن أنه أن إلى ل في ا بطوال المفصل قال أ ب و عيسى وعلى هذا العمل عند أ ه ل العلم وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا حماد بن سلمه عن سماك بن حرب عن جابر بن س م ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ي ق ر أ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما قال وفي الباب عن خباب و أ ب ي سعيد و أ ب ي ق ت ا د ة وزيد بن ثابت والبراء بن عازب قال أ ب و عيسى حديث جابر بن س م ر ة حديث حسن صحيح وروي ق د عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ق ر أ في الظهر قدر تنزيل ا ل س ج د ة وروي عنه أ ن ه كان ي ق ر أ في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى من الظهر قدر ثلاثين ا ي ة خمس عشرة آية وروي عن ابراهيم ل ر أ بعض ل ل ع م أن القراءة العصر القراءة في صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب يقرأ بخصار المفصل. وروي المغرب إ النخعي أ ن ه قال تعجل ص ل ا ة العصر ب ص ل ا ة المغرب في القراءه ة وقال ا إ ب ر ي م تضاعف ص ل ا ة الظهر على ص ل ا ة العصر في ا ل ق ر ا ء ة أ ر ب ع مرار حدثنا هناد حدثنا عبده بن سليمان عن محمد بن إ س ح ا ق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن ع ت ب ة عن ابن عباس عن أ م ه أ م الفضل قالت خرج إ ل ي ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب ر أ س ه في مرضه فصلى المغرب ف ق ر أ بالمرسلات قالت فما صلاها بعد حتى لقي الله قال وفي الباب عن جبير بن مطعم وابن عمر و أ ب ي أ ي و ب وزيد بن ثابت قال أ ب و عيسى حديث أ م الفضل حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ق ر أ في المغرب بالاعراف في الركعتين كلتيهما وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ق ر أ في المغرب بالطور وروي عن عمر انه كتب الى ابي موسى ان اقرا ل م في ص ل و و ر عن أبي بكر الصديق أنه قرأ في المغرب ص د ي في ق قرأ انه ل بخصار المفصل قال وعلى هذا العمل عند اهل العلم في ص ل ا ة المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات قال الشافعي لا أ ك ر ه ذلك بل أ س ت ح ب أ ن ي ق ر أ بهذه السور في ص ل ا ة المغرب حدثنا بن عبد الله الخزاعي البصري حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حسين عبدة عبد زيد واقد عبد بريدة بن بن بن عن بن عن كان رسول الله الخزاعي البصري الله قال الله الله عليه أبيه رسول صلى وسلم ي قال ر أ في ع ش بالشمس ا الآخرة وفي ض ح ونحوها ا ا السور قال ه و من الباب عن البراء بن عازب و أ ن س قال أ ب و عيسى حديث ب ر ي د ة حديث حسن وروي ق د عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ق ر أ في العشاء الاخره بالتين والزيتون وروي عن عثمان بن عفان أ ن ه كان ي ق ر أ في العشاء بصور من أ و س ا ط المفصل نحو س و ر ة المنافقين و أ ش ب ا ه ه ا وروي عن أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أ ن ه م ق ر أ و ا ب أ ك ث ر من هذا و أ ق ل ف ك أ ن ا ل أ م ر عندهم واسع في هذا وأحسن روي وسلم وضحاها والتين والزيتون أنه قرأ بالشمس عن النبي شيء في عليه ذلك صلى الله ما حدثنا ه ن ا د حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن يحيى بن سعيد ا ل أ ن ص ا ر ي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ق ر أ في العشاء ا ل آ خ ر ة بالتين والزيتون قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا هناد حدثنا محمد إسحاق مكحول هناد عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن ع ب ا د ة بن الصامت قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه ا ل ق ر ا ء ة فلما انصرف قال إ ن ي أ ر ا ك م تقرؤون وراء إ م ا م ك م قال قلنا يا رسول الله إ ي والله قال فلا تفعلوا إ ل ا ب أ م ا ل ق ر آ ن ف إ ن ه لا ص ل ا ة لمن لم يقرا بها قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة و ع ا ئ ش ة و أ ن س و أ ب ي ق ت ا د ة وعبد الله بن ع م ر قال أ ب و عيسى حديث عباده ة حديث حسن وروا ذ ا ا ل حديث الزهري عن م حسن م الصامت و و د عبادة بن الربيع بن النبي عن عن الله صلى عليه ل قال لا صلاة ل م م لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال يقرأ أصح بفاتحة وهذا والعمل على هذا الحديث في ا ل ق ر ا ء ة خلف ا ل إ م ا م عند أ ك ث ر أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون شهاب هريرة القراءة مالك المبارك خلف الإمام حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك الليثي معن أكيمة حدثنا حدثنا حدثنا ابن ابن بن بن أبي أنس أنس عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من ص ل ا ة جهر فيها ب ا ل ق ر ا ء ة فقال هل ق ر أ معي أ ح د منكم آ ن ف ا فقال رجل نعم يا رسول الله قال إ ن ي أ ق و ل ما لي أ ن ا ز ع ا ل ق ر آ ن قال فانتهى الناس عن ا ل ق ر ا ء ة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات ب ا ل ق ر ا ء ة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الباب عن ابن مسعود وعمران بن ح س ي ن وجابر بن عبد الله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وابن أ ك ي م ه الليثي اسمه ع م ا ر ة ويقال عمرو بن أ ك ي م ه و ر و ا بعض أ ص ح ا ب الزهري هذا الحديث وذكروا هذا الحرف قال قال الزهري فانتهى الناس عن ا ل ق ر ا ء ة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو روا وسلم الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام لأن أبا هريرة هو الذي روا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في هريرة هذا هذا ما أبا من عن رأى وروى أ ب و ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من صلى ص ل ا ة لم ي ق ر أ فيها ب أ م ا ل ق ر آ ن فهي خداج فهي خداج غير تمام فقال له حامل الحديث إ ن ي أ ك و ن أ ح ي ا ن ا وراء ا ل إ م ا م قال ا ق ر أ بها في نفسك وروى أ ب و عثمان النهدي عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ م ر ن ي النبي صلى الله عليه وسلم أ ن أ ن ا د ي أ ن لا ص ل ا ة إ ل ا ب ق ر ا ء ة ف ا ت ح ة الكتاب واختار أ ك ث ر أ ص ح ا ب الحديث أ ن لا ي ق ر أ الرجل إ ذ ا جهر ا ل إ م ا م ب ا ل ق ر ا ء ة وقالوا يتتبع سكتات ا ل إ م ا م وقد اختلف أ ه ل العلم في ا ل ق ر ا ء ة خلف الامام إ م فرأى أكثر أهل ل ل ع وروي م بعدهم ن ا ل ق ا الإمام ء ة خلف ب ه ق و ل مالك ب ن أنس و عبد الله بن المبارك و انه ل ش ا وإسحاق ف ع ع ي وروي وأحمد عبد ا ل ل بن ا ل م ب انا ر ك أ ه ق ل أ ن ا أ ق ر أ خلف ا ل إ م ا م والناس يقرؤون إ ل ا قوما من الكوفيين و أ ر ى أ ن من لم ي ق ر أ صلاته ج ا ئ ز ة وشدد قوم من أ ه ل العلم في ترك ق ر ا ء ة ف ا ت ح ة الكتاب و إ ن كان خلف ا ل إ م ا م فقالوا لا تجزئ صلاه إ ل ا ب ق ر ا ء ة ف ا ت ح ة الكتاب وحده كان أ و خلف ا ل إ م ا م وذهبوا إ ل ى ما روى ع ب ا د ة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتاول ق ر أ عبادة بن ا ا ل ص م بعد ل صلى الله عليه ن ب ي س م الإمام خلف وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ص ل ا ة إ ل ا ب ق ر ا ء ة ف ا ت ح ة الكتاب وبه يقول الشافعي و إ س ح ا ق وغيرهما و أ م ا أ ح م د بن حنبل فقال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ص ل ا ة لمن لم ي ق ر أ ب ف ا ت ح ة الكتاب إ ذ ا كان وحده واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ر ك ع ة لم ي ق ر أ فيها ب أ م ا ل ق ر آ ن فلم يصل ي إ ل ا أ ن يكون وراء الامام إ م ق ل أ ح د بن حنبل فهذا رجل من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ت أ و ل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ص ل ا ة لمن لم ي ق ر أ ب ف ا ت ح ة الكتاب أ ن هذا إ ذ ا كان وحده واختار أ ح م د مع هذا ا ل ق ر ا ء ة خلف ا ل إ م ا م والا يترك الرجل ف ا ت ح ة الكتاب و إ ن كان خلف ا ل إ م ا م حدثنا إ س ح ا ق بن موسى ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا معن حدثنا مالك عن أ ب ي نعيم وهب بن كيسان أ ن ه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ر ك ع ة لم ي ق ر أ فيها ب أ م ا ل ق ر آ ن فلم يصل ي إ ل ا أ ن يكون وراء ا ل إ م ا م قال أ ب و عيسى هذا إبراهيم الله أمه حدثنا حدثنا إسماعيل الحسن فاطمة الحسين حديث حسن صحيح حجر عبد علي ليث بن بن عن عن بن عن بنت الحسين عن جدتها ف ا ط م ة الكبرى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أ ب و ا ب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك وقال اغفر خرج رب حجر صلى على لي لي فضلك علي محمد بن قال إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م فلقيت عبد الله بن الحسن ب م ك ة ف س أ ل ت ه عن هذا الحديث فحدثني به قال كان إ ذ ا دخل قال رب افتح لي باب رحمتك و إ ذ ا خرج قال رب افتح لي باب فضلك قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ ب ي حميد و أ ب ي أ س ي د و أ ب ي ه ر ي ر ة قال ابو عيسى حديث فاطمه حديث حسن وليس إ س ن ا د ه بمتصل و ف ا ط م ة بنت الحسين لم تدرك ف ا ط م ة الكبرى إ ن م ا عاشت ف ا ط م ة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أ ش ه ر ا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سعيد عبد قتادة بن بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سليم عن مالك عامر الله الزبير الزرقي قال قال رسول الله صلى الله قتيبة سليم أبي عليه رسول وسلم عمر صلى إذا جاء أحدكم المسجد أحدكم فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال ب ل يجلس أن ق وفي الباب عن جابر و أ ب ي ا م ا م ة و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي ذر وكعب بن مالك قال أ ب و عيسى وحديث أ ب ي ق ت ا د ة حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث محمد بن عن ج ل ا وغير واحد عن عامر ن ع بن عبد الله بن الزبير نحو ر و ا ي ة مالك بن أ ن س و ر و ا سهيل بن أ ب ي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث غير محفوظ والصحيح حديث أ ب ي قتاده ة والعمل على ذ إذا ا الحديث عند أصحابنا استحبوا إذا دخل الرجل دخل المسجد أن لا يجلس حتى عند يصلي ركعتين أن إلا له أن يكون له عذر قال علي بن المديني وحديث س ه ي ل بن أ ب ي صالح خ ط أ أ خ ب ر ن ي بذلك إ س ح ا ق بن إ ب ر ا ه ي م عن علي بن المديني حدثنا ابن أ ب ي عمر و أ ب و عمار الحسين بن حريث المروزي قالا حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أ ب ي ه عن أ ب ي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل أ ر ض كلها مسجد إ ل ا ا ل م ق ب ر ة والحمام قال أ ب و عيسى وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابي ه ر ي ر ة وجابر وابن عباس و ح ذ ي ف ة و أ ن س و أ ب ي ا م ا م ة و أ ب ي ذر قالوا إ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي ا ل أ ر ض مسجدا وطهورا قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين منهم من ذكره عن أ ب ي سعيد ومنهم من لم يذكره وهذا روا الثوري وسلم ورواه فيه أبيه عن النبي صلى الله عليه اضطراب سفيان يحيا النبي حديث حماد يحيا ي عمر مرسل عمر بن بن بن ب سلم عن عن عن عن عن صلى أ عن أ ب ي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ر عمر و و ا إسحاق قال ه أبيه محمد يحيى بن بن عن عن عامة روايه ت عن سعيد عن أبي الثوري ن ب ي ي صلى الله ل ع عن عمرو بن يحيى عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ث ب ت و أ ص ح مرسلا حدثنا بن دار حدثنا أ ب و بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أ ب ي ه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في ا ل ج ن ة قال وفي الباب عن أ ب ي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن عمر وأنث وابن عباس وعائشة وأم حبيبة وأبي ذر وعمر بن وواثلة عمر عباس عبسة بن حبيبة بن بن الله ا ل ذر أ س قال ع وأبي و هريرة ج ب بن عبد ر ا ل ه ق ابو ل أ عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح ومحمود وسلم ومحمود لبيد قد أدرك بن النبي بن الربيع صلى الله عليه وسلم ومحمود بن الربيع ق د ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم وهما غلامان صغيران مدنيان وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من بنى لله مسجدا صغيرا كان أ و كبيرا بنى الله له بيتا في ا ل ج ن ة حدثنا بذلك ق ت ي ب ة حدثنا نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس عن زياد النميري عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن ج ح ا د ة عن أ ب ي صالح عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة و ع ا ئ ش ة قال أ ب و عيسى حديث ابن عباس حديث حسن و أ ب و صالح هذا هو مولى أ م هانئ بنت أ ب ي طالب واسمه باذان ويقال باذام أ ي ض ا حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب قال أ ب و عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أ ه ل العلم في النوم في المسجد قال ابن عباس لا يتخذه م ر ي ت ا ولا مقيلا وقوم من أ ه ل العلم ذهبوا الى قول ابن عباس حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه نهى عن تناشد ا ل أ ش ع ا ر في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه و أ ن يتحلق الناس يوم ا ل ج م ع ة قبل ا ل ص ل ا ة قال وفي الباب عن ب ر ي د ة وجابر و أ ن س قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن وعمرو بن شعيب وابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال محمد بن اسماعيل ر أ ي ت احمد واسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب قال محمد وقد سمع شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو قال ابو عيسى ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إ ن م ا ضعفه ل أ ن ه يحدث عن ص ح ي ف ة جده ك أ ن ه م ر أ و ا أ ن ه لم يسمع هذه ا ل أ ح ا د ي ث من جده قال علي بن عبد الله وذكر عن يحيى بن سعيد أ ن ه قال حديث عمرو بن شعيب عندنا واهي وقد كره قوم من أ ه ل العلم البيع والشراء في المسجد وقد ب ه ي و ل أ ح م وإسحاق وقد روي عن بعض أ ه ل العلم من التابعين ر خ ص ة في البيع والشراء في المسجد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ي غ ر حديث ر خ ص ة في إ ن ش ا د الشعر في المسجد حدثنا قتيبة حدثنا حاتم د ث ن ح ا بن إ س م ا ع ي ل عن أ ن ي س بن أ ب ي يحيى عن أ ب ي ه عن ابي سعيد الخدري قال ام ترى رجل من بني خ د ر ة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أ س س على التقوى فقال الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ا ل آ خ ر هو مسجد قباء ف أ ت ي ا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال هو هذا يعني مسجده وفي ذلك خير كثير قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا أ ب و بكر عن علي بن عبد الله قال س أ ل ت يحيى بن سعيد عن محمد بن أ ب ي يحيى ا ل أ س ل م ي فقال لم يكن به ب أ س و أ خ و ه أ ن ي س بن أ ب ي يحيى أ ث ب ت منه حدثنا محمد بن العلاء أ ب و ك ر ي ب وسفيان بن وكيع ق ا ل حدثنا ابو اسامه عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أ ب و ا ل أ ب ر د مولى بني خ ط م ة أ ن ه سمع أ س ي د بن ظهير ا ل أ ن ص ا ر ي وكان من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ا ل ص ل ا ة في مسجد قباء ك ع م ر ة قال وفي الباب عن سهل بن حنيف قال أ ب و عيسى حديث أ س ي د حديث حسن غريب ولا نعرف ل أ س ي د بن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث ولا نعرفه إ ل ا من حديث أ ب ي أ س ا م ة عن عبد الحميد بن جعفر و أ ب و ا ل أ ب ر د اسمه زياد مديني حدثنا ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا معن حدثنا مالك وحدثنا ق ت ي ب ة عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أ ب ي عبد الله ا ل أ غ ر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 عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و عبد الله ا ل أ غ ر اسمه سلمان وقد روي عن أ ب ي ه ر ي ر ة من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الباب عن علي و م ي م و ن ة و أ ب ي سعيد وجبير بن مطعم وابن عمر وعبد الله بن ز ب ي ر و أ ب ي ذر حدثنا ابن حدثنا أبي عمر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن عبد الملك بن عمير عن ق ز ع ة عن أ ب ي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إ ل ا إ ل ى ث ل ا ث ة مساجد م س ج د الحرام و م س ج د هذا ومسجد ا ل أ ق ص ى قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن عبد الملك بن أ ب ي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن أ ب ي سلمة عن أبي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة فلا ت أ ت و ه ا و أ ن ت م تسعون ولكن ائتوها و أ ن ت م تمشون وعليكم ا ل س ك ي ن ة فما أ د ر ك ت م فصلوا و م ا فاتكم فأتموا وفي ا ل ب ابو عن أبي قتاد أ ب بن ي ك عيسى ب ب و أ ع ع ي وزيد ي د وجابر وأنث قال أبو بن ثابت قال س اختلف أ ه ل العلم في المشي إ ل ى المسجد فمنهم من ر أ ى ا ل إ س ر ا ع إ ذ ا خاف فوت ا ل ت ك ب ي ر ة ا ل أ و ل ى حتى ذكر عن بعضهم أ ن ه كان يهرول إ ل ى ا ل ص ل ا ة ومنهم من كره ا ل إ س ر ا ع واختار تأدت أن يمشي على حدثنا وإسحاق وقالا العمل على حديث أبي هريرة وقال إسحاق إن خاف فوت الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي حدثنا الحسن الأولى د بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أ ب ي سلمه عن أبي ر ر ي ة ب م عن ابي قال ع د ا ا ل ر ز ق عن بن سعيد المسيب أبي هريره ة عن النبي ا صلى ل ل عليه وسلم وهذا أصح من حديث يزيد وهذا من أصح بمعناه ن حدثنا ابن زريع أبي ر حدثنا سفيان ل ز ر ي سعيد بن المسيب عن بن عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم ن ح و حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن همام بن منبه عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أ ح د ك م في ص ل ا ة ما دام ينتظرها ولا تزال ا ل م ل ا ئ ك ة تصلي على أ ح د ك م ما دام في المسجد اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فقال رجل من حضر موت وما الحدث يا أ ب ا ه ر ي ر ة قال فساء أ و ضراط قال وفي الباب عن علي و أ ب ي سعيد و أ ن س وعبد الله بن مسعود وسهل بن سعد قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة ح د ث ن ابو أ ا ل أ ح و ص عن سماك بن حرب عن ع ك ر م ة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ا ل خ م ر ة قال وفي الباب عن أ م ح ب ي ب ة وابن عمر و أ م سليم و ع ا ئ ش ة و م ي م و ن ة و أ م كلثوم بنت أ ب ي سلمه بن عبد ا ل أ س د ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وام سلمة قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وبه يقول بعض اهل العلم و قال ابو واسحاق ت عن عليه النبي الله صلى س ل الصلاة م عيسى ل الخمرة قال ى ابو ع و ا ل خ م ر ة هو حصير قصير حدثنا نصر بن علي حدثنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر عن أ ب ي سعيد أ ن النبي صلى الله على ي ه وسلم ل ص على حصير قال وفي الباب عن أ ن س والمغيره بن ش ع ب ة قال أ ب و عيسى وحديث أ ب ي سعيد حديث حسن والعمل على هذا عند أ ك ث ر أ ه ل العلم إ ل ا أ ن قوما من أ ه ل العلم اختاروا ا ل ص ل ا ة على ا ل أ ر ض استحبابا و أ ب و سفيان اسمه ط ل ح ة بن نافع حدثنا هناد حدثنا وكيع عن ش ع ب ة عن أ ب ي التياح الضبعي قال سمعت أ ن س بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى إ ن كان يقول لاخ لي صغير يا ابا عمير ما فعل النغير قال ونضح بساط لنا فصلى عليه قال وفي الباب عن ابن عباس قال أ ب و عيسى حديث أ ن س حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ك ث ر أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم لم يروا ب ا ل ص ل ا ة على البساط و ا ل ط ن ف س ة باسا أ س وبه يقول و أحمد إ ح ق واسم أبي التياح يزيد بن حميد أبي بن يزيد حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود حدثنا الحسن بن أ ب ي جعفر عن أ ب ي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل و ا ل حدثنا س ن بن أبي جعفر ق ضعفه يحيى بن سعيد عامر طفيل وغيره وأبو الزبير اسمه اسمه يحيى الزبير محمد بن, مسلم بن تدرس. وأبو اسمه عامر بن بن وأبو بن مسلم تدرس وافلة ق ت ي ب ة وهناد قالا حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ص عن سماك بن حرب عن موسى بن ط ل ح ة عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذلك الرحل ولا يبالي وراء وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر بين فليصلي قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وسهل بن أ ب ي ح س م ة وابن عمر وسبره بن معبد الجهني و أ ب ي ج ح ي ف ة و ع ا ئ ش ة قال أ ب و عيسى حديث طلحة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم لمن أهل خلفه وقالوا سترة الإمام سترة سترة حدثنا إ س ح ا ق بن موسى ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا معن حدثنا مالك بن أ ن س عن أ ب ي النضر عن بسر بن سعيد أ ن زيد بن خالد الجهني أ ر س ل ه إ ل ى أ ب ي جهيم ي س أ ل ه ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي ف قال أ ب و جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أ ن يقف أ ر ب ع ي ن خير له من أ ن يمر بين يديه قال أ ب و النضر لا أ د ر ي قال أ ر ب ع ي ن يوما أ و شهرا او س ن ة قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ ب ي سعيد الخدري وحديث أ أبو ب وابن وعبد بن ي هريرة عيسى الله عمر عمر و قال أ ب ي جهيم حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لان يقف احدكم مائه عام خير له من ان يمر بين يدي اخيه وهو يصلي والعمل عليه عند اهل العلم كره المرور المصلي بين يدي المصلي ولم أن أب النظر بن المديني ذلك يقطع صلاة الرجل واسم أبي سالم مولى عمر بن عبيد الله يقطع عبيد عمر واسم حدثنا محمد بن عبد الملك بن أ ب ي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن ع ت ب ة عن ابن عباس قال كنت رديف الفضل على أتان فجئنا والنبي رديف عليه الفضل الله على صلى وسلم يصلي بأصحابه بمنا قال فنزلنا عنها فوصلنا الصف فمرت بين أ ي د ي ه م فلم تقطع صلاتهم قال أ ب و عيسى وفي الباب عن ع ا ئ ش ة والفضل ب ن عباس وابن عمر قال أ ب و عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أ ك ث ر أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله صلى عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا لا يقطع ا ل ص ل ا ة شيء وبه يقول سفيان الثوري والشافعي حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا يونس بن عبيد ومنصور بن زذان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال سمعت أ ب ا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا صلى الرجل وليس بين يديه ك آ خ ر ة الرحل أ و ك و ا س ط ة الرحل قطع صلاته الكلب ا ل أ س و د و ا ل م ر أ ة و ا ل خ م ا ر فقلت ل أ ب ي ذر ما بال ا ل أ س و د من ا ل أ ح م ر من ا ل أ ب ي ض فقال يا ابن أ خ ي س أ ل ت ن ي كما س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الكلب ا ل أ س و د شيطان قال وفي ا ل ب ابو عن أبي سعيد أبي ا ل ح ك م بن عيسى م ر ر ا ا ل غ ف وأبي و أ هريرة ن قال أبو ع ي س حديث أ ب ي ذر حديث حسن صحيح و قال د ذهب أهل بعض ع ل ل م إ يقطع ه ا ا ل و ي ق ا ل ص ل ا ة الحمار و ا ل م ر أ ة و ا ل ل ل ك ب ا أ س والكلب د ق أحمد أ الذي لا ش فيه أن ا ك ل ا ل أ س و د يقطع الصلاة وفي نفسي من الحمار و ا ل م ر أ ة شيء قال إ س ح ا ق لا يقطعها شيء إ ل ا الكلب ا ل أ س و د حدثنا ق ت ي ب ة بن سعيد حدثنا الليث عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن عمر بن أ ب ي س ل م ة أ ن ه ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت في سلمة مشتملا في واحد قال ثوب أم واحد وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وجابر و س ل م ة بن ا ل أ ك و ع و أ ن س وعمر بن أ ب ي أ س ي د و ع ب ا د ة بن الصامت و أ ب ي سعيد وكيسان وابن عباس و ع ا ئ ش ة و أ م هانئ وعمار بن ياسر وطلق بن علي وصامت ا ل أ ن ص ا ر ي قال أبو عيسى حديث عمر بن أبي سلمة أبو أبي بن عيسى عمر حديث حديث صحيح حسن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 فانحرفوا وهم ركوع. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس و ع م ا ر ا بن أ و س و ع م ر ا بن عوف المزني و أ ن س قال أ ب و عيسى وحديث البراء حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري وكيع إسحاق حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر سفيان سفيان الله ابن أبي عن عن عن بن عن ك ا ن و ركوعا ا في ص ل ابو ة ا ل ص ح قال أ ب عيسى وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن أ ب ي معشر حدثنا أ ب ي عن محمد بن عمرو بن أ ب ي سلمه عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله حدثنا يحيى بن موسى حدثنا محمد بن أ ب ي معشر مثله قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة قد روي عنه من غير هذا الوجه وقد واسمه مولى أروي وقد روى وحديث قبل قال قال محمد محمد عبد تكلم أهل العلم لا الناس الله بن جعفر المخرمي معشر من هاشم بعض أبي بني بن عنه عنه جعفر حفظه شيئا في نجيح عن عثمان بن محمد ا ل أ خ ن س ي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشر وأصح هريرة حديث معشر من ن ح د ث ابي الحسن ن أ ب بكر المروزي حدثنا المعل بن عبد المروزي منصور حدثنا المعل حدثنا ا ل ل هريره بن ج ع ف ا ل م م خ ر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد بن الأخناسي محمد م ب ل ق ي أبي عن ر ر ي ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و إ ن م ا قيل عبد الله بن جعفر المخرمي ل أ ن ه من ولد المسور بن مخرمه وقد روي عن غير واحد من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أ ب ي طالب وابن عباس وقال ابن عمر إ ذ ا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما ق ب ل ة إ ذ ا استقبلت القبله ل وقال ابن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا لأهل المشرق واختار عبد الله بن المبارك التياثر لأهل غيلان السمان ل ة أشعة واختار محمود وكيع ابن ما هذا حدثنا حدثنا حدثنا عاصم ا بين عبد بن بن بن بن عبيد عن مره سعيد عن عبد الله بن عامر بن ر ب ي ع ة عن أ ب ي ه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ل ي ل ة م ظ ل م ة فلم ندر أ ي ن ا ل ق ب ل ة فصلى كل رجل منا على حياله فلما أ ص ب ح ن ا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل ف أ ي ن م ا تولوا فتم وجه الله قال أ ب و عيسى هذا حديث ليس إ س ن ا د ه بذاك لا نعرفه إ ل ا من حديث أ ش ع ث السمان و أ ش ع ث بن سعيد أ ب و الربيع السمان ي ض ع ف في الحديث وقد ذهب أ ك ث ر أ ه ل العلم إ ل ى هذا قالوا إذا فإن الغيم القبلة استبان بعدما القبلة صلاته جائزة صلى صلى صلى لغير له لغير في ثم أنه وابن و المبارك أ حدثنا م وإسحاق ح د محمود بن غيلان حدثنا المقرئ حدثنا يحيى بن ايوب عن زيد بن جبيره عن داوود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبعه مواطن في المزبله والمجزره والمقبره وقارعه الطريق وفي وفي وفوق بيت معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله ظهر حدثنا علي بن حجر حدثنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن ج ب ي ر ة عن داوود بن ح س ي ن عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال وفي الباب عن أ ب ي م ر ث د وجابر و أ ن س أ ب و م ر ث د اسمه كناز بن ح س ي ن قال أ ب و عيسى وحديث ابن عمر اسناده ليس بذاك القوي وقد تكلم في زيد بن ج ب ي ر ة من قبل حفظه قال أ ب و عيسى وزيد بن جبير الكوفي أ ث ب ت من هذا و أ ق د م وقد سمع من ابن عمر وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وعبد ح د داود ي ث ن نافع عن ا ن عن النبي من عمر عليه وسلم الله صلى أشبه وأصح ح ي ليه ث بن سعد. وعبد سعد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أ ه ل الحديث من قبل حفظه منهم يحيى بن سعيد القطان حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا يحيى بن آ د م عن أ ب ي بكر بن عياش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 بمثله أو بنحوه أو قال وفي الباب عن جابر بن س م ر ة والبراء وسبره بن معبد الجهني وعبد الله بن مغفل وابن عمر و أ ن س قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أصحابنا وبه يقول أحمد وإسحاق صالح يقول عند عن أحمد حصين وحديث أبي حصين عن أبي وبه عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث غريب ورواه موقوفا ولم يرفع واسم إسرائيل هريرة يرفع بشار صالح عثمان بن عاصم الأسدي حدثنا محمد بن بشار حدثنا التياح الضبعي سعيد أنس أبي حصين أبي أبي أبي حصين يحيى أبي عن عن عن عن شعبة عن أبي عن أنس بن بن بن بن محمد مالك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو الدبعي اسمه يزيد بن حميد حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع ويحيى أبو الضبعي بن بن بن الزبير جابر التياح اسمه حدثنا غيلان حدثنا قالا حدثنا سفيان يزيد حميد عن أبي عن آدم قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في ح ا ج ة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أ خ ف ض من الركوع قال وفي الباب عن أ ن س وابن عمر و أ ب ي سعيد وعامر بن ربيعه قال أ ب و عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن جابر والعمل على هذا عند ع ا م ة أ ه ل العلم لا نعلم بينهم اختلافا لا يرون ب أ س ا أ ن يصلي الرجل على راحلته تطوعا حيث ما كان وجهه إ ل ى القبله ة أو غ ي ر او حدثنا سفيان بن ك ي ع حدثنا ح خالد ا أبو أ ل م ر عن عبيد ا ل ل ه بن عمر عن ن عن عمر ا ف ع عن عمر ابن أ ن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إ ل ى بعيره أ و راحلته وكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أ ه ل العلم لا يرون ب ا ل ص ل ا ة إ ل ى البعير ب أ س ا أ ن يستتر به حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن الزهري عن أ ن س يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا حضر العشاء و أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة ف ا ب د أ و ا بالعشاء قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة وابن عمر وسلمه بن ا ل أ ك و ع و أ م س ل م ة قال أ ب و عيسى حديث أ ن س حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله صلى عليه وسلم منهم أ ب و بكر وعمر وابن عمر وبه يقول أ ح م د و إ س ح ا ق يقولان ي ب د أ بالعشاء و إ ن فاتته ا ل ص ل ا ة في ا ل ج م ا ع ة قال أ ب و عيسى سمعت ا ا ل ج ر وكيعا د يقول و سمعت يقول في هذا الحديث ي ب د أ بالعشاء إ ذ ا كان طعاما يخاف فساده والذي ذهب إ ل ي ه بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وقد س ل بالاتباع وإنما أن لا م وغيرهم وإنما ي أرادوا أشبه أن و وقلبه مشغول و م الرجل الصلاة إلى ق بسبب شيء وقد روي عن ابن عباس أ ن ه قال لا نقوم إ ل ى ا ل ص ل ا ة وفي أ ن ف س ن ا شيء وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال إ ذ ا وضع العشاء و أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة ف ا ب د أ و ا بالعشاء قال وتعشى ابن عمر وهو يسمع ق ر ا ء ة ا ل إ م ا م قال حدثنا بذلك هناد حدثنا ع ب د ة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حدثنا هارون بن إ س ح ا ق الهمداني حدثنا ع ب د ة بن سليمان الكلابي عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي ي ل ف ر قال د حتى يذهب عنه ن وفي م إ إذا ن أحدكم صلى وهو ن نفسه ع لعله يذهب يستغفر فيتب ق الباب وفي ا ل عن أ ن س و أ ب ي هريره قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح حدثنا محمود بن غيلان وهناد عن أ ب ا ن ا بن يزيد العطار عن ب د ي ل بن م ي س ر ة العقيلي عن أ ب ي ع ط ي ة رجل منهم قال كان مالك بن الحويرث ي أ ت ي ن ا في مصلانا يتحدث فحضرت ا ل ص ل ا ة يوم ا فقلنا له تقدم فقال ليتقدم بعضكم حتى أ ح د ث ك م لم ا لا أ ت ق د م سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا ي أ م ه م و ل ي أ م ه م رجل منهم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ك ث ر أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا صاحب المنزل أ ح ق ب ا ل إ م ا م ة من الزائر وقال بعض أ ه ل العلم إ ذ ا أ ذ ن له فلا ب أ س أ ن يصلي به وقال إ س ح ا ق بحديث مالك بن ا ل ح و ي ر ث وشدد في أ ن لا يصلي أ ح د بصاحب المنزل و إ ن أ ذ ن له صاحب المنزل قال وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إ ذ ا زارهم يقول ليصلي بهم رجل منهم حدثنا علي بن حجر حدثنا إ س م ا ع ي ل بن عياش حدثني حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أ ب ي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ أ ن ينظر في جوف بيت امرئ حتى ي س ت أ ذ ن ف إ ن نظر فقد دخل ولا ي أ م قوما فيخص نفسه ب د ع و ة دونهم ف إ ن فعل فقد خانهم ولا يقوم إ ل ى ا ل ص ل ا ة وهو حق قال وفي الباب عن ابي هريره وابي امامه قال ابو عيسى حديث ثوبان حديث حسن وروي هذا الحديث عن معاويه بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن ابي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم و ك أ ن حديث يزيد بن شريح عن أ ب ي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أ ج و د إ س ن ا د ا و أ ش ه ر حدثنا عبد ا ل أ ع ل ى بن و ا ص ر بن عبد ا ل أ ع ل ى الكوفي حدثنا محمد بن القاسم ا ل أ س د ي عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال سمعت أ ن س بن مالك يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ث ل ا ث ة رجلا أ م ا قوما وهم له كارهون و ا م ر أ ة باتت وزوجها عليها ص ا خ ط ورجلا سمع حي على الفلاح ثم لم يجب قال وفي الباب عن ابن عباس و ط ل ح ة وعبد الله بن عمرو أ ب ي امامه قال أ ب و عيسى حديث أ ن س لا يصح ل أ ن ه قد روي هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قال أ ب و عيسى ومحمد بن القاسم تكلم فيه أ ح م د بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ وقد كره قوم من أ ه ل العلم أ ن ي أ م الرجل قوما وهم له كارهون ف إ ذ ا كان ا ل إ م ا م غير ظالم ف إ ن م ا ا ل إ ث م على من كرهه وقال أ ح م د و إ س ح ا ق في هذا إ ذ ا كره واحد أ و اثنان أ و ث ل ا ث ة فلا ب أ س أ ن يصلي بهم حتى يكرهه أ ك ث ر القوم حدثنا هناد حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن زياد بن أ ب ي الجعد عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال كان يقال أ ش د الناس عذابا يوم ا ل ق ي ا م ة اثنان ا م ر أ ة عصت زوجها و إ م ا م قوم وهم له كارهون قال هناد قال جرير قال منصور ف س أ ل ن ا عن أ م ر ا ل إ م ا م فقيل لنا إ ن م ا ع ن ا بهذا أ ئ م ة ظ ل م ة ف أ م ا من أ ق ا م ا ل س ن ة ف إ ن م ا ا ل إ ث م على من كره احدثنا محمد بن إ س م ا ع ي ل حدثنا علي بن الحسن حدثنا الحسين بن واقد حدثنا أ ب و غالب قال سمعت أ ب ا أ م ا م ة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ث ل ا ث ة لا تجاوز صلاتهم آ ذ ا ن ه م العبد ا ل آ ب ق حتى يرجع و ا م ر أ ة باتت وزوجها عليها ص ا خ ط و إ م ا م قوم وهم له كارهون قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وأبو حذور غالب اسمه حدثنا قتيبة ابن شهاب اسمه حدثنا حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أ ن س بن مالك أ ن ه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى بنا ق ا ع د ة فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال إ ن م ا ا ل إ م ا م أ و إ ن م ا جعل ا ل إ م ا م ليؤتم به ف إ ذ ا كبر فكبروا و إ ذ ا ركع فاركعوا و إ ذ ا رفع فارفعوا وإذا قال وفي الباب عن عائشه وابي هريره وجابر وابن عمر ومعاويه قال ابو عيسى وحديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خر ع ا فرس فجحش حديث حسن صحيح وقال د ذهب بعض أ ص ح ب ا ن بعض ي صلى الله ل وسلم إلى ي ه ه اهل الحديث م العلم إ ذ ا صلى ا ل إ م ا م جالسا لم يصل من خلفه إ ل ا قيامه ف إ ن صلوا قعودا لم تجزهم وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي غيلان وائل قالت تجزهم محمود نعيم مسروق وهو هند وابن سوار سفيان أنس أبي حدثنا حدثنا شبابة عائشة بن بن بن عن عن بن عن عن شعبة أبي عن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أ ب ي بكر في مرضه الذي مات فيه قال أ ب و عيسى حديث ع ا ئ ش ة حديث حسن صحيح غريب وقد روي عن ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وروي عنها أن النبي صلى الله بالناس صلى صلى يصلي عليه وسلم مرضه خرج في وروي وأبو بكر أن وروي ا ا ل ن يأتمون س بأبي ب ك أ ب بكر و أ ت م بالنبي الله صلى عنها ل وسلم ي واروي ه ع ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف ابي بكر قاعدا وروي عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف ابي بكر وهو قاعد حدثنا عبد الله بن ابي زياد حدثنا شبابه بن سوار حدثنا محمد بن ط ل ح ة عن حميد عن ثابت عن أ ن س قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أ ب ي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وهكذا رواه يحيى بن أ ي و ب عن حميد عن ثابت عن أ ن س عن حميد عن أ ن س ولم يذكروا فيه عن ثابت ومن ذكر فيه عن ثابت فهو أ ص ح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا ابن أ ب ي ليلى عن الشعبي قال صلى بنا ا ل م غ ي ر ة بن شعبه فنهض في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم فلما صلى ب ق ي ة صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو ي وهو جالس ثم حدثهم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل قال وفي الباب عن عقبة بن عامر وسعد وعبد الله بن بحينة قال أبو روي وجه أبو بحينة عيسى حديث المغيرة غير المغيرة عيسى الباب عامر الله قال قال عقبة بن بن بن شعبة قد روي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن عن من قد وقد تكلم بعض أ ه ل العلم في ابن أ ب ي ليلى من قبل حفظه قال أ ح م د لا يحتج بحديث ابن أ ب ي ليلى وقال محمد بن إ س م ا ع ي ل ابن أ ب ي ليلى هو صدوق ولا أ ر و ي عنه ل أ ن ه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه وكل من كان مثل هذا فلا أ ر و ي عنه شيئا وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة رواه سفيان عن جابر عن ا ل م غ ي ر ة بن شبيل عن قيس بن أ ب ي حازم عن ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة وجابر الجعفي قد ضعفه بعض أ ه ل العلم تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا قام على أهل الركعتين عند أن في مضى في صلاته ومن س سجدتين ج د ه م من راى أ ى قبل ل ل ت س ي م ومنهم من ر أ بعد التسليم ومن رأى قبل التسليم فحديثه أ ص ح لما روى الزهري ويحيى بن سعيد ا ل أ ن ص ا ر ي عن عبدالرحمن ا ل أ ع ر ج عن عبد الله بن بحينه ة أحدثنا عبد ا ل ل بن عبد الرحمن أخبرنا يزيد بن الرحمن هارون عن المسعودية يزيد عن زياد بن علاقه قال صلى بنا ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلف ف أ ش ا ر إ ل ي ه م أ ن قوموا فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود هو ا ل ط ي ا ل س ي حدثنا ش ع ب ة أ خ ب ر ن ا سعد بن إ ب ر ا ه ي م قال سمعت أ ب ا عبيده بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أ ب ي ه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا جلس في الركعتين ا ل أ و ل ي ي ن ك أ ن ه على ا ل ر ض قال شعبه ثم حرك سعد شفتيه بشيء ف أ ق و ل حتى يقوم فيقول حتى يقوم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن إ ل ا أ ن أ ب ا ع ب ي د ة لم يسمع من أ ب ي ه والعمل على هذا عند أ ه ل العلم يختارون ألا يطيل الرجل القعود حدثنا قتيبه حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن ا ل أ ش ج عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إ ل ي إ ش ا ر ة وقال لا أ ع ل م إ ل ا أ ن ه قال إ ش ا ر ة ب إ ص ب ع ه قال وفي الباب عن بلال و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ن س و ع ا ئ ش ة حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في ا ل ص ل ا ة قال كان يشير بيده قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث صهيب حسن لا نعرفه إ ل ا من حديث الليث عن بكير وقد روي عن زيد بن أ س ل م عن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع حيث كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف قال كان يرد إ ش ا ر ة وكلا ا ل ح د ي ث ي ن عندي صحيح ل أ ن ق ص ة حديث صهيب غير ق ص ة حديث بلال و إ ن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أ ن يكون سمع منهما جميعا أحدثنا هناد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 كنت إ ذ ا ا س ت أ ذ ن ت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل اهل ل ل ع م و ب ي ق و أحمد ح و إ س العلم ق حدثنا ع ي بن حجر أخبرنا حجر ا إ س م ي بن جعفر عن العلاء بن عبد عن جعفر العلاء ر ا ل ح ن عن أبيه عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب في ا ل ص ل ا ة من الشيطان ف إ ذ ا ت ث ا ؤ ب أ ح د ك م فليكظم ما استطاع قال وفي الباب عن أ ب ي سعيد الخدري وجد عدي بن ثابت قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أ ه ل العلم التثاؤب في الصلاه ة قال ا إ ب ر ي م إني ن لأرد التساؤب ل ا ت ب حدثنا ن ح ح علي بن حجر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن ب ر ي د ة عن عمران بن حسين قال س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ص ل ا ة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أ ف ض ل ومن صلى قاعدا فله نصف ل أجر ا قال ئ م ومن ص ى نائما فله نصف أجر القاعد قال فله أجر وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وانس و ا ل س ا ئ ب وابن عمر قال أ ب و عيسى حديث عمران بن ح س ي ن حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن إ ب ر ا ه ي م بن طهمان بهذا الاسناد إ ل ا أ ن ه يقول عن عمران بن ح س ي ن قال س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ص ل ا ة المريض فقال صل قائما ف إ ن لم تستطع فقاعد ف إ ن لم تستطع فعلى جنب حدثنا بذلك هناد حدثنا حسين الحديث أحدا حسين هناد عن بن طهمان عن نعلم عن إبراهيم عن حسين المعلم بهذا الحديث قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم بذلك أبو وكيع روى عيسى ن حدثنا و رواية و إبراهيم طهنان بن ق روى وغير رواية أبو أسامة واحد نحو يونس عيسى أسامة حسين المعلم ومعنى عن بن ع أهل ل ل ع محمد في صلاة التطوع د ث ن ا ح م بن بشار حدثنا ابن أ ب ي عدي عن أ ش ع ث بن عبد الملك عن الحسن قال إ ن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومتجعا ا و ل ت خ فقال اهل العلم في صلاة المريض اذا لم يستطع أن يصلي جالسا يستطع في ف ان بعض اهل العلم يصلي على جنبه الايمن وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه الى القبله ة وقال سفيان الثوري سفيان في ذ هذا ا الحديث من صلى جالسا فله نصف اجر القائم قال صلى فله للصحيح من نصف ولمن ليس له عذر يعني في النوافل ف أ م ا من كان له عذر من مرض أ و غيره فصلى جالسا فله مثل أ ج ر القائم وقد روي في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري وداعة الحديث حدثنا الأنصاري حدثنا حدثنا يزيد الأنصاري في سفيان أبي بعض بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن معن عن عن عن هذا السهمي مالك مثل أنس عن ح ف ص ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ا قالت ما ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام ف إ ن ه كان يصلي في سبحته قاعدا و ي ق ر أ ب ا ل س و ر ة ويرتلها حتى تكون أ ط و ل من أ ط و ل منها وفي الباب عن أ م س ل م ة و أ ن س بن مالك قال أ ب و عيسى حديث ح ف ص ة حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يصلي من الليل جالسا ف إ ذ ا بقي من قراءته قدر ثلاثين أ و أ ر ب ع ي ن آ ي ة قام ف ق ر أ ثم ركع ثم صنع في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة مثل ذلك وروي عنه أ ن ه كان يصلي قاعدا ف إ ذ ا ق ر أ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم و إ ذ ا ق ر أ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد قال أ ح م د و إ س ح ا ق والعمل على كلا الحديثين ك أ ن ه م ا ر أ ي ا كلا الحديثين صحيحا معمولا بهما حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا الأنصاري معن مالك عن أ ب ي النضر عن أ ب ي س ل م ة عن ع ا ئ ش ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا ف ي ق ر أ وهو جالس ف إ ذ ا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أ و أ ر ب ع ي ن آ ي ة قام ف ق ر أ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة مثل ذلك قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح احدثنا احمد بن منيع احدثنا هشيم اخبرنا خالد وهو الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن ع ا ئ ش ة قال س أ ل ت ه ا عن ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه قال ت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فاذا ق ر أ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم و إ ذ ا ق ر أ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا مروان بن م ع ا و ي ة الفزاري عن حميد عن أ ن س بن مالك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إ ن ي لاسمع بكاء الصبي و أ ن ا في ا ل ص ل ا ة ف أ خ ف ف م خ ا ف ة أ ن تفتتن امه قال وفي الباب عن أ ب ي ق ت ا د ة و أ ب ي سعيد و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى حديث أ ن س حديث حسن صحيح حدثنا هنهد حدثنا قبيصة عن حماد الحارث هنهد عن قتادة عن بن عن عن ابن سيرين عن ابنة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله قبيصة صفية عليه صلى سلمة وسلم رسول لا ت قال ب ل ل ص ة ا ح ابو ئ ض إلا خ م ا قال ر ف ي الباب عيسى ن بن عبد عمر الله الحائض وقوله ع يعني ع ن ي ي المرأة البالغ يعني إذا حاضت قال أبو عيسى حديث ع ا ئ ش ة حديث حسن والعمل عليه عند أ ه ل العلم أ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا أ د ر ك ت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها وهو قول الشافعي قال لا تجوز ص ل ا ة ا ل م ر أ ة وشيء من جسدها مكشوف قال الشافعي وقد قيل إ ن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزه ة حدثنا ن حدثنا قبيصة عن حماد بن سلم عن عسل بن سفيان عن عطاء بن أبي رباح عن ا حماد عطاء رباح قال د قبيصة أبي أبي هريرة عسل سلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في ا ل ص ل ا ة قال وفي الباب عن أ ب ي ج ح ي ف ة قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة لا نعرفه من حديث عطاء عن أ ب ي ه ر ي ر ة م ر ف و ع ة إ ل ا من حديث عسل بن سفيان وقد اختلف أ ه ل العلم في السدل في ا ل ص ل ا ة فكره بعضهم السدل في ا ل ص ل ا ة وقالوا هكذا ه ا تصنع ل ي وكره د وقال إنما بعضهم إن كره السدل في الصلاه ة إذا لم ل يكن ي ع إلا ا ثوب و حدثنا فأما فلا في بأس أحمد القميص المبارك إذا ابن السدل الصلاة سدل د على قول وهو وكره ح سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن الزهري عن أ ب ي ا ل أ ح و ص عن أ ب ي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا قام أ ح د ك م إ ل ى ا ل ص ل ا ة فلا يمسح الحصى ف إ ن ا ل ر ح م ة تواجهه قال وفي الباب عن معيقيب وعلي بن أ ب ي طالب و ح ذ ي ف ة وجابر بن عبد الله قال أبو عيسى حديث أبي النبي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عيسى عن عليه حديث حديث حسن صلى ذر الله أ ن ه كره المسح في ا ل ص ل ا ة وقال إ ن كنت لا بد فاعلا ف م ر ة و ا ح د ة ك أ ن ه روي عنه ر خ ص ة في المره ة الواحدة والعمل على ذ الواحده عند أ ه العلم حدثنا الحسين بن حريث حدثنا ا ل حريث بن ل مسلم عن ي د عن بن عن ل أ و ز ا ع عن ي ي ي أبي كثير ى بن قال ح ث ن بن ي أبو عبد سلمة الرحمن عن معيقيب قال س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في ا ل ص ل ا ة فقال إ ن كنت لا بد فاعلا ف م ر ة و ا ح د ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا عباد بن العوام أ خ ب ر ن ا ميمون أ ب و ح م ز ة عن أ ب ي صالح مولى ط ل ح ة عن أ م س ل م ة قالت ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أ ف ل ح إ ذ ا سجد نفخ فقال يا أ ف ل ح ترب وجهك قال أ ح م د بن منيع وكره عباد بن العوام ا ل نفخ في ا ل ص ل ا ة وقال ان نفخ لم يقطع صلاته قال أ ح م د بن منيع وبه ن أ خ ذ قال أبو عيسى و ر و ا بعضهم عن أ ب ي ح م ز ة هذا الحديث وقال مولا لنا يقال له رباح حدثنا أ ح م د بن ع ب د ة ا ل ض ب ي حدثنا حماد بن زيد عن ميمون أ ب ي ح م ز ة بهذا الاسناد نحوه وقال غلام لنا يقال له رباح قال أ ب و عيسى وحديث أ م س ل م ة اسناده ليس بذاك وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أ ه ل العلم واختلف أ ه ل العلم في النفخ في ا ل ص ل ا ة فقال بعضهم إ ن نفخ في ا ل ص ل ا ة استقبل الصلاه ة و و قول سفيان التوري وأهل الكوفة وقال وإن وهو قول أحمد وإسحاق حدثنا أبو أبو النفخ الصلاة صلاته لم صلاته سفيان تفسد أسامة في نفخ في يكره كريب حدثنا حدثنا أحمد بعضهم عن ه ش ابي م ن حسان عن محمد بن محمد س ر ي أبي ن عن ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أ ن يصلي الرجل مختصرا قال وفي الباب عن ابن عمر قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح وقد كره بعض أ ه ل العلم الاختصار في ا ل ص ل ا ة وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا الرجل والاختصار أ ن يضع الرجل يده على خ ا ص ر ت ه في ا ل ص ل ا ة أ و يضع يديه جميعا على خ ا ص ر ت ي ه ويروى أ ن إ ب ل ي س إ ذ ا مشى مشى مختصرا حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد سعيد بن أخبرنا ابن جريج عن عمران بن موسى عن سعيد بن عن الرزاق المقبري جريج أبي سعيد أبيه عن أبي موسى موسى عن أبي رافع أ ن ه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص ظفرته في قفاه فحلها فالتفت إ ل ي ه الحسن مغضبا فقال أ ق ب ل على صلاتك ولا تغضب ف إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان قال وفي الباب عن أ م س ل م ة وعبد الله بن عباس قال أبو عيسى حديث أ ب ي رافع حديث حسن والعمل على هذا عند أ ه ل العلم كرهوا ان يصلي الرجل وهو معقوص شعره قال أ ب و عيسى وعمران بن موسى هو القرشي المكي وهو أ خ و ايوب بن موسى حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك أ خ ب ر ن ا الليث بن سعد أ خ ب ر ن ا عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أ ن س عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ر ب ي ع ة بن الحارث عن الفضل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ص ل ا ة م ث ن ا م ث ن ا تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتذرع وتقنع يديك يقول ترفعهما إ ل ى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا ربي يا رب ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا قال أ ب و عيسى وقال غير ا بن المبارك في هذا الحديث من لم يفعل ذلك فهي خداج قال أ ب و عيسى سمعت محمد بن إ س م ا ع ي ل يقول روى ش ع ب ة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد ف أ خ ط أ في مواضع فقال عن انس بن ابي انس وهو عمران بن أ ب ي أ ن س وقال عن عبد الله بن الحارث و إ ن م ا هو عبد الله بن نافع بن العمياء عن ر ب ي ع ة بن الحارث وقال شعبه عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو وسلم عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن الفضل بن عباس عن النبي المطلب محمد الحارث الفضل عباس الله قال عليه ربيعة عبد صلى وحديث ل ل ي ث بن سعد هو حديث صحيح يعني أ ص ح من حديث ش ع ب ة حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن رجل عن كعب ا بن ع ج ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا ت و ض أ أ ح د ك م ف أ ح س ن وضوءه ثم خرج عامدا إ ل ى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة أصابعه يشبكن بين قال أ ب و عيسى حديث كعب بن ع ج ر ة رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليل وروى شريك عن محمد بن عجلان عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث وحديث شريك غير محفور حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن أ ب ي الزبير عن جابر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أ ي ا ل ص ل ا ة أ ف ض ل قال طول القنوت قال وفي الباب عن عبد الله بن حبشي و أ ن س بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ب و عيسى حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله حدثنا أ ب و عمار حدثنا الوليد قال وحدثنا أ ب و محمد رجاء قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ا ل أ و ز ا ع ي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن ط ل ح ة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له دلني على عمل ينفعني الله به ويدخلني ا ل ج ن ة فسكت عني مليا ثم التفت إ ل ي فقال عليك بالسجود ف إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله س ج د ة إ ل ا رفعه الله بها د ر ج ة وحط عنه بها خ ط ي ئ ة قال معدان بن ط ل ح ة فلقيت أ ب ا الدرداء ف س أ ل ت ه عما س أ ل ت عنه ثوبان فقال عليك بالسجود ف إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله س ج د ة إ ل ا رفعه الله بها درجه وحط عنه بها خ ط ي ئ ة قال معدان بن ط ل ح ة اليعمري ويقال ا بن أ ب ي ط ل ح ة قال وفي ا ل ب ابو عن أبي هريرة أ أمامة وأبي أبو ب ي فاطمة قال عيسى حديث ثوبان و أ ب ي الدرداء في ك ث ر ة الركوع والسجود حديث حسن صحيح وقد اختلف أ ه ل العلم في هذا الباب فقال بعضهم طول القيام في ا ل ص ل ا ة أ ف ض ل من ك ث ر ة الركوع والسجود وقال بعضهم ك ث ر ة الركوع والسجود أ ف ض ل من طول القيام وقال أحمد بن حنبل قد بن عن روي اسحاق ل صلى الله عليه ن ب ي و ل م في هذا د ي ث ن ولم ي ض ي فيه بشيء و ق اما ل إسحاق أ في النهار ف ك ث ر ة الركوع والسجود و أ م ا بالليل فطول القيام إ ل ا أ ن يكون رجل له جزء بالليل ي أ ت ي عليه ف ك ث ر ة الركوع والسجود في هذا أ ح ب إ ل ي ل أ ن ه ي أ ت ي على جزئه وقد ربح ك س ر ة الركوع والسجود قال أ ب و عيسى و إ ن م ا قال إ س ح ا ق هذا ل أ ن ه كذا وصف ص ل ا ة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام و أ م ا بالنهار فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل حدثنا علي بن حجر حدثنا إ س م ا ع ي ل بن علي وهو ابن إ ب ر ا ه ي م عن علي بن المبارك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 عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه من النبي أصحاب أهل الله صلى وكره س وإسحاق ل يقول م وغيرهم أحمد وبه و بعض أ ه ل العلم قتل الحيه والعقرب في ا ل ص ل ا ة وقال إ ب ر ا ه ي م إ ن في ا ل ص ل ا ة لشغلا والقول ا ل أ و ل أ ص ح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ا ل أ ع ر ج عن عبد الله بن ب ح ي ن ة ا ل أ س د ي ح ل ي ف بني عبد المطلب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قام في ص ل ا ة الظهر وعليه جلوس فلما أ ت م صلاته سجد سجدتين يكبر في كل س ج د ة وهو جالس قبل أ ن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد ا ل أ ع ل ى و أ ب و داود قالا حدثنا هشام عن يحيى بن أ ب ي كثير عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م أ ن أ ب ا ه ر ي ر ة وعبد الله بن السائب القارئ كانا يسجدان سجدتي السهو قبل التسليم قال أ ب و عيسى حديث ابن ب ح ي ن ة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم وهو قول الشافعي يرى سجدتي السهو كله قبل ا ل إ س ل ا م ويقول هذا الناسخ لغيره من ا ل أ ح ا د ي ث ويذكر أ ن آ خ ر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا وقال أحمد وإسحاق السهو وعبد هو قام قبل إذا الرجل في الركعتين السلام ابن الله الله مالك على أحمد حديث بحينة بحينة يسجد سجدتي عبد فإنه في بن بن وهو ابن بحينة مالك أبوه وبحينة أمه هكذا ابن مالك ا بحينة أخبرني ح إ س قال بن بن عبد منصور عن علي ل ه بن, عبد الله بن قال ابو ل قال م د ي ن أ عيسى واختلف أ ه ل العلم في سجدتي السهو متى يسجدهما الرجل قبل السلام أ و بعده ف ر أ ى بعضهم أ ن يسجدهما بعد السلام وهو قول سفيان الثوري و أ ه ل ا ل ك و ف ة وقال بعضهم يسجدهما قبل السلام قبل وقال ه و و ل أكثر ف ق ه أهل ا المدينة ء من مثل يحيى بعضهم ن س ي وربيعة وغيرهما وبه يقول الشافعي د وبه وقال ب ع إ ذ ا كانت ز ي ا د ة في ا ل ص ل ا ة فبعد السلام و إ ذ ا كان نقصانا فقبل السلام وهو قول مالك بن أ ن س وقال أ ح م د ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو ف يرى س ت ع على م ل كل جهته ي إ ذ ا قام في الركعتين على حديث ابن ب ح ي ن ة ف إ ن ه يسجدهما قبل السلام و إ ذ ا صلى الظهر خمسا فانه إ ن ه ه ي س ج د م بعد الركعتين السلام وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام وكل يستعمل على جهته وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ف إ ن سجدتي السهو قبل السلام وقال إ س ح ا ق نحو قول أ ح م د في هذا كله إ ل ا أ ن ه قال كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ف إ ن كانت ز ي ا د ة في ا ل ص ل ا ة يسجدهما بعد السلام و إ ن كان نقصانا يسجدهما قبل السلام حدثنا إسحاق الرحمن عبد مهدي بن منصور أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا ش ع ب ة عن الحكم عن إ ب ر ا ه ي م عن ع ل ق م ة عن عبد الله بن مسعود أ ن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أ ز ي د في ا ل ص ل ا ة فسجد سجدتين بعدما سلم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا هند ا ومحمود بن غيدان قالا حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن إ ب ر ا ه ي م عن ع ل ق م ة عن عبد الله أ ن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو ي بعد الكلام قال وفي الباب عن م ع ا و ي ة وعبد الله بن جعفر و أ ب ي ه ر ي ر ة حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا هشيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد السلام قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه أ ي و ب وغير واحد عن ابن سيرين وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم قالوا إ ذ ا صلى الرجل الظهر خمسا فصلاته ج ا ئ ز ة وسجد سجدتي السهو وان لم يجلس في الرابعه وهو قول الشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق وقال بعضهم إ ذ ا ص ل الظهر خمسا ولم يقعد في ا ل ر ا ب ع ة مقدار التشهد فسدت صلاته وهو قول سفيان الثوري وبعض أ ه ل ا ل ك و ف ة حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا محمد بن عبد الله ا ل أ ن ص ا ر ي قال أ خ ب ر ن ي أ ش ع ث عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أ ب ي ق ل ا ب ة عن أ ب ي المهلب عن عمران بن حسين أ ن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم قال أ ب و عيسى هذا المهلب وهو عم أبي قلابة غير هذا هذا الحذائي وروا قلابة الحديث وروا محمد هذا الحديث عن خالد حديث حسن صحيح محمد محمد غريب سيرين أبي أبي غير أبي بن عن عن عن قلابة عم عن أبي ا ل ل م ه ب و أ ب المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال أ ي ض ا م ع ا و ي ة بن عمرو وقد روى عبد الوهاب الثقفي ا وهشيم وغير واحد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أ ب ي ق ل ا ب ة بطوله وهو حديث عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم في ثلاث ركعات من العصر فقام رجل يقال له الخرباق واختلف أ ه ل العلم في التشهد في سجدتي السهو فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم و إ ذ ا سجدهما قبل السلام لم يتشهد وهو قول أ ح م د و إ س ح ا ق ق ا ل إ ذ ا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أ ب ي كثير عن عياض يعني ابن هلال قال قلت ل أ ب ي سعيد أ ح د ن ا يصلي فلا يدري كيف صلى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا صلى أ ح د ك م فلم يدر ي كيف صلى فليسجد جالس سجدتين وهو جالس قال وفي الباب عن عثمان وابن مسعود و ع ا ئ ش ة و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي سعيد حديث حسن ن عن من عن النبي أنه ن وقد روي هذا عن أبي سعيد من غير هذا الوجه وقد روي وسلم الواحدة و قال الحديث سعيد أحدكم غير أبي عليه في ي هذا هذا الله إذا ا صلى ل ث شك ت فليجعلهما و ا ح د ة و إ ذ ا شك في الثنتين والثلاث فليجعلهما ث ن ت ي ن ويسجد في ذلك سجدتين قبل أ ن يسلم والعمل على هذا عند أ ص ح اصحابنا ب بعض ن ا وقال العلم إذا أهل شك في ل فلم يدري كم صلى فليعد ا ت ه كم يدري د ث ن ق ت ي ة ح د ث الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة أبي أبي هريرة عن عن عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الشيطان ي أ ت ي أ ح د ك م في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى ف إ ذ ا وجد ذلك أ ح د ك م فليسجد سجدتين وهو جالس قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن خالد ا بن ع ث م ة البصري حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن سعد قال حدثني محمد بن إ س ح ا ق عن مكحول عن ك ر ي ب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا فإن فإن صلاته واحدة واحدة ثلاثة ثلاثا سهى صلى على صلى على صلى أحدكم أو أو أو أربعة يدر يدر يدر فلم لم لم في فليبن فليبن ثنتين ثنتين ثنتين فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم قال ب ل يسلم أن ق أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه رواه عوف وسلم الحديث عبد عبيد عبد عبد حدثنا حدثنا الرحمن غير الزهري الرحمن الأنصاري النبي عليه هذا هذا الله الله الله ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى عن عن عطبة عن عن عن معن بن من بن بن بن حدثنا مالك عن أ ي و ب بن أ ب ي ت ن ي م ة وهو أ ي و ب السختياني عن محمد بن سيرين عن أ ب ي هريره ة أن النبي ا صلى ل ل عليه وسلم ان ص ر ف من ا ث ن ن ي ف ق ا ل له ذو ي ي د ن أقصرت أم الصلاة ن س ي ت يا الله فقال الله رسول رسول صلى الله عليه وسلم م الله الله أصدق ذو اليدين فقال ذو الناس ن ع ف قال م ر س و ابو ل ل صلى الله عليه وسلم فصل سلم ه اثنتين أخريين ثم سلم ثم ك ر فسجد س ج مثل د ه أو أطول ثم كبر ر ف ف عيسى ثم سجد مثل سجد سجوده او أطول قال أو أبو ع وفي الباب عن عمران بن ح س ي ن وابن عمر وذي اليدين قال أ ب و عيسى وحديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح واختلف أ ه ل العلم في هذا الحديث فقال بعض أ ه ل ا ل ك و ف ة إ ذ ا تكلم في ا ل ص ل ا ة ناسيا أ و جاهلا أ و ما كان ف إ ن ه يعيد ا ل ص ل ا ة واعتلوا ب أ ن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في ا ل ص ل ا ة قال و أ م ا الشافعي ف ر أ ى هذا حديثا صحيحا فقال به وقال هذا أ ص ح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم إ ذ ا أ ك ل ناسيا ف إ ن ه لا يقضي و إ ن م ا هو رزق رزقه الله قال الشافعي وقال احمد في حديث أ ب ي ه ر ي ر ة إ ن تكلم ا ل إ م ا م في شيء من صلاته وهو يرى أ ن ه قد أ ك م ل ه ا ثم علم أ ن ه لم يكملها يتم صلاته ومن تكلم خلف ا ل إ م ا م وهو يعلم أ ن عليه ب ق ي ة من ا ل ص ل ا ة فعليه أ ن يستقبلها واحتج ب أ ن الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ن م ا تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته أ ن ه ا تمت وليس هكذا اليوم ليس ل أ ح د أ ن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين ل أ ن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص قال أ ح م د نحوا من هذا الكلام وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا الباب قول علي إسماعيل مسلمة سعيد نحو حدثنا بن حدثنا بن أحمد أبي إبراهيم في يزيد عن حجر أ ك ا ن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أ ب ي ح ب ي ب ة وعبد الله بن عمرو وعمر بن حريث وشداد بن أ و س و أ و س ن الثقفي و أ ب ي ه ر ي ر ة وعطاء رجل من بني ش ي ب ة قال أ ب و عيسى حديث أ ن س حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم على أهل عند حدثنا ق ت ي ب ة ومحمد بن المثنى قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن ش ع ب ة عن عمرو بن م ر ة عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن البراء بن عازب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في ص ل ا ة الصبح والمغرب قال وفي الباب عن علي و أ ن س و أ ب ي ه ر ي ر ة وابن عباس وخفاف بن أ ي م ا ء بن ر ح ض ة الغفاري قال أ ب و عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح واختلف أ ه ل العلم في القنوت في صلاه ة الفجر فرأى أ بعض ل الفجر ع عليه ل النبي صلى الله عليه وسلم القنوت م من وغيرهم أصحاب ي صلاة ل ا ف وهو قول مالك والشافعين مالك وقال أ ح م د و إ س ح ا ق لا يقنت في الفجر إ ل ا عند ن ا ز ل ة تنزل بالمسلمين ف إ ذ ا نزلت ن ا ز ل ة فللامام أ ن يدعو لجيوش المسلمين حدثنا أحمد م بن ن يزيد ع حدثنا ي بن هارون عن أ ب ي مالك ا ل أ ش ج ع ي قال قلت ل أ ب ي يا أ ب ت إ ن ك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ب ي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أ ب ي طالب هاهنا ب ا ل ك و ف ة نحوا من خمس سنين أ ك ا ن و ا ي ق ن ت و ن قال أ ي بنيه محدث قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أ ك ث ر أ ه ل العلم وقال سفيان الثوري إ ن ق ن ت في الفجر فحسن و إ ن لم ي ق ن ت فحسن واختار أ ن لا ي ق ن ت ولم ير ى ابن المبارك القنوت في الفجر قال أ ب و عيسى و أ ب و مالك ا ل أ ش ج ع ي اسمه سعد بن طارق بن أ ش ي م حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن أ ب ي مالك ا ل أ ش ج ع ي بهذا الاسناد نحوه ب م ع ن ى حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا ر ف ا ع ة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعه بن رافع الزراقي عن عم أ ب ي ه معاذ بن ر ف ا ع ة عن أ ب ي ه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في ا ل ص ل ا ة فلم يتكلم أ ح د ثم قالها ا ل ث ا ن ي ة من المتكلم في ا ل ص ل ا ة فلم يتكلم أ ح د ثم قالها ا ل ث ا ل ث ة من المتكلم في ا ل ص ل ا ة فقال ر ف ا ع ة بن رافع بن عفراء أ ن ا يا رسول الله قال كيف قلت قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى ف قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها ب ض ع ة وثلاثون ملكا أ ي ه م يصعد بها قال وفي الباب عن أ ن س ووائل بن حجر وعامر بن ربيعه قال أ ب و عيسى حديث ر ف ا ع ة حديث حسن و ك أ ن هذا الحديث عند بعض أ ه ل العلم أ ن ه في التطوع ل أ ن غير واحد من التابعين قالوا إ ذ ا عطس الرجل في ا ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة إ ن م ا يحمد الله في نفسه ولم ي و س ع في أ ك ث ر من ذلك حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي خالد عن الحارث بن شبيل عن أ ب ي عمرو الشيباني عن زيد بن أ ر ق م قال كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل ص ل ا ة يكلم الرجل منا صاحبه إ ل ى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين ف أ م ر ن ا بالسكوت ونهينا عن الكلام قال وفي الباب عن ابن مسعود ومعاويه بن الحكم قال أ ب و عيسى حديث زيد بن أ ر ق م حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أ ك ث ر أ ه ل العلم قالوا إ ذ ا تكلم الرجل عامدا في ا ل ص ل ا ة أ و ناسيا أ ع ا د ا ل ص ل ا ة وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك و أ ه ل ا ل ك و ف ة وقال بعضهم إ ذ ا تكلم عامدا في ا ل ص ل ا ة أ ع ا د ا ل ص ل ا ة و إ ن كان ناسيا أ و جاهلا أ ج ز أ ه وبه يقول الشافعي حدثنا قتيبة ح د ث ن ابو أ ع و ا ن ة عن عثمان بن ا ل م غ ي ر ة عن علي بن ر ب ي ع ة عن أ س م ا ء بن الحكم الفزري ا قال سمعت عليا يقول إ ن ي كنت رجلا إ ذ ا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أ ن ينفعني به و إ ذ ا حدثني رجل من أ ص ح ا ب ه استحلفته ف إ ذ ا حلف لي صدقته و إ ن ه حدثني أ ب و بكر وصدق أ ب و بكر قال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 ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قال وفي الباب عن ابن مسعود و أ ب ي الدرداء و أ ن س و أ ب ي أ م ا م ة ومعاذ و و ا ث ل ة و أ ب ي اليسر واسمه كعب بن ع م ر قال أ ب و عيسى حديث علي حديث حسن لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه من حديث عثمان بن ا ل م غ ي ر ة و ر و ا عنه ش ع ب ة وغير واحد فرفعوه مثل حديث أ ب ي ع و ا ن ة ورواه سفيان الثوري ومسعر ف أ و ق ف ا ه ولم يرفعاه إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن مسعر هذا الحديث مرفوعا أ ي ض ا ولا نعرف ل أ س م ا ء ا بن الحكم حديثا مرفوعا إ ل ا هذا حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا حرملة الربيع سبرة الربيع سبرة عمه الملك العزيز الجهني بن عبد بن بن عن عمه عبد الملك بن بن عن أبيه عن عن عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي ا ل ص ل ا ة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر قال وفي الباب عن عبد الله بن ع م ر قال أبو عيسى حديث سبره بن معبد الجهني حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أ ه ل العلم وبه يقول أ ح م د و إ س ح ا ق وقالا ما ترك الغلام بعد العشر من ا ل ص ل ا ة ف إ ن ه يعيد قال أ ب و عيسى و س ب ر ة هو ابن معبد الجهني ويقال هو ابن عوسجه حدثنا أ ح م د بن محمد بن موسى الملقب م ر د و ي قال أ خ ب ر ن ا ابن المبارك أ خ ب ر ن ا عبد الرحمن بن زياد بن أ ن ع م أ ن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن س و ا د ة أ خ ب ر ا ه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ح د ث يعني الرجل وقد جلس في آ خ ر صلاته قبل أ ن يسلم ف قال د ج ز ت ص ابو ت ه قال أ عيسى هذا حديث إ س ن ا د ه ليس بذاك القوي وقد اضطربوا في إ س ن ا د ه وقد ذهب بعض أ ه ل العلم إ ل ى هذا قالوا إذا إذا مقدار التشهد، وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته، وقال بعض أهل العلم، جلس قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم، أهل قبل وقبل يسلم، تمت فقد وأحدث أحدث يتشهد، أن أن أن بعض أ ع ا د ا ل ص ل ا ة وهو قول الشافعي وقال أ ح م د إ ذ ا لم يتشهد وسلم أ ج ز ا ه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم والتشهد و اهون قام النبي ا عليه س ل م في, في ا واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال إ ذ ا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك قال أ ب و عيسى وعبد الرحمن بن زياد بن أ ن ع م هو ا ل إ ف ر ي ق ي وقد ضعفه بعض أ ه ل الحديث منهم يحيى بن سعيد القطان و أ ح م د بن حنبل حدثنا أ ب و حفص ع م ر بن علي البصري حدثنا أ ب و داود الطيالسي حدثنا زهير بن م ع ا و ي ة عن أ ب ي الزبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ف أ ص ا ب ن ا مطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصل في رحله قال وفي الباب عن ابن عمر و س م ر ة و أ ب ي المليح عن أ ب ي ه وعبد الرحمن بن سمره قال أ ب و عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد رخص أ ه ل العلم في القعود عن ا ل ج م ا ع ة والجمعه في المطر والطين وبه يقول أ ح م د و إ س ح ا ق قال أ ب و عيسى سمعت أ ب ا ز ر ع ة يقول ر و ا عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا وقال أ ب و ز ر ع ة لم نر ب ا ل ب ص ر ة أ ح ف ظ من هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة علي بن وابن الشاذكوني وعمر بن علي المديني الشاذكوني ل ل بن وابن بن وأبو ا م حدثنا اسموه عامر ويقال ي ز بن بن أسامة بن عمير الهذلي عمير ح د إ س ح ا ق بن إ ب ر ا ه ي م بن حبيب بن الشهيد البصري وعلي بن حجر قال حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد و ع ك ر م ة عن ابن عباس قال جاء الفقراء إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إ ن ا ل أ غ ن ي ا ء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أ م و ا ل يعتقون ويتصدقون قال ف إ ذ ا صليتم فقولوا سبحان والحمد أكبر والحمد الله ثلاثا وثلاثين ثلاثا وثلاثين والله لله مرة مرة أربعا وثلاثين مرة ولا إله إلا الله عشر مرات فإنكم تدركون به ب وثلاثين ولا إلا الله إله فإنكم من س قال ك م و ل يسبقكم بعدكم ق من ا وفي الباب عن كعب بن ع ج ر ة و أ ن س وعبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت و أ ب ي الدرداء وابن عمر و أ ب ي ذر قال أبو عيسى وحديث بن عباس غريب وحديث عيسى حديث حسن غريب وقد ف ي أيضا عن أبي هريرة والمغيرة الباب عن و روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إ ل ا دخل ا ل ج ن ة يسبح الله في دبر كل ص ل ا ة عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا ويسبح الله عند منامه ثلاثا وثلاثين و ي حدثنا م ه ل ل ا ا ث ث ث و ي ويكبره ب ر أ ع ث يحيى ن د ث ن ا ح ي بن موسى حدثنا شبابه بن سوار حدثنا عمر بن الرماح البلخي عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان عن يعلى بن م ر ة عن أ ب ي ه عن جده أ ن ه م كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فانتهوا إلى مضيق وحضرت ا ل ص ل ا ة فمطر السماء من فوقهم والبله من أ س ف ل منهم ف أ ذ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته و أ ق ا م أ و أ ق ا م فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ ايماء يجعل السجود أ خ ف ض من الركوع قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف عمر الرماح حديثه به بن البلخي من لا إلا وكذلك ق د واحد روى غير و عنه العلم من أهل العلم. وكذلك روي عن أ ن س بن مالك أ ن ه صلى في ماء وطين على دابته والعمل على هذا عند أ ه ل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق حدثنا قتيبة وبشر بن قالا حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن زياد بن ع ل ا ق ة عن ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أ ت ت ك ل ف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما ت أ خ ر قال أ ف ل ا اكون عبدا شكورا قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة و ع ا ئ ش ة قال أ ب و عيسى حديث ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة حديث حسن صحيح حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي حدثنا سهل بن حماد حدثنا همام قال حدثني ق ت ا د ة عن الحسن عن حريث بن ق ب ي ص ة قال قدمت ا ل م د ي ن ة فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا قال فجلست إ ل ى أ ب ي ه ر ي ر ة فقلت إ ن ي س أ ل ت الله أ ن يرزقني جليسا صالحا فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أ ن ينفعني به فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن أ و ل ما يحاسب به العبد يوم ا ل ق ي ا م ة من عمله صلاته ف إ ن صلحت فقد أ ف ل ح و أ ن ج ح و إ ن فسدت فقد خاب وخسر ف إ ن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها م ن ت ق ص من, من ا ل ف ر ي ض ة ثم يكون سائر عمله على ذلك قال وفي الباب عن تميم الداري قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن غريب من هذا الوجه وروي ق د هذا الحديث من غير هذا الوجه الحديث غير من عن أبي هريرة وقد روى وقد انس ب ا ل ح س عن ا ل ح ن عن ق بن ي ص ة ب حكيم ر غير هذا الحديث والمشهور هو قبيصة بن حريث وروي ي الحديث قبيصة ث هذا هو ح بن بن عن أنس بن حكيم عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا حدثنا محمد بن رافع النيسابوري حدثنا ح ا إ س قال بن س ل ي م ن ا رسول ا حدثنا المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة قالت ز ي بن عن عن قال ر الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على ت ن ت ي ع ش ر ة ر ك ع ة من ا ل س ن ة بنى الله له بيتا في ا ل ج ن ة أ ر ب ع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر قال وفي ر ك ع ت ي ن خبل ل ا ج ر قال و ف الباب عن أ م ح ب ي ب ة و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي موسى وابن عمر قال أ ب و عيسى حديث ع ا ئ ش ة حديث غريب من هذا الوجه و م غ ي ر ة بن زياد قد تكلم فيه بعض أ ه ل العلم من قبل حفظه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا مؤمل هو ابن إ س م ا ع ي ل حدثنا سفيان الثوري عن أ ب ي إ س ح ا ق عن المسيب بن رافع عن عنبسه بن أ ب ي سفيان عن أ م ح ب ي ب ة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم و ل ي ل ة ت ن ت ي ع ش ر ة ر ك ع ة بني له بيت في ا ل ج ن ة أ ر ب ع ا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. قال أبو و الفجر عيسى قبل قال صلاة حدثنا ي ع بسة حبيبة عن أم حبيبة في ه ذ الباب حديث حسن صالح ح ح ح ي روي غير وقد وجه د عن عن بسة من ن بسة ث ص ا بن عبد الله الترمذي حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن ق ت ا د ة عن ز ر ا ر ة بن أ و ف ى عن سعد بن هشام عن ع ا ئ ش ة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها قال وفي الباب عن علي وابن عمر وابن عباس قال أ ب و عيسى حديث ع ا ئ ش ة حديث حسن صحيح وقد روى أ ح م د بن حنبل عن صالح بن عبد الله الترمذي حديث ع ا ئ ش ة حدثنا محمود بن غيلان و أ ب و عمار قالا حدثنا أ ب و أ ح م د الزبيري حدثنا سفيان عن أ ب ي إ س ح ا ق عن مجاهد عن ابن عمر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان ي ق ر أ في الركعتين قبل الفجر بقل يا أ ي ه ا الكافرون وقل هو الله أ ح د قال وفي الباب عن ابن مسعود و أ ن س و أ ب ي ه ر ي ر ة وابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن ولا نعرفه من حديث الثوري عن أ ب ي إ س ح ا ق إ ل ا من حديث أ ب ي أ ح م د والمعروف عند الناس حديث إ س ر ا ئ ي ل عن أ ب ي إ س ح ا ق وقد روي عن أ ب ي أ ح م د عن إ س ر ا ئ ي ل هذا الحديث أ ي ض ا و أ ب و أ ح م د الزبيري س ق ة حافظ قال سمعت بندارا يقول ما ر أ ي ت أ ح د ا أ ح س ن حفظا من أ ب ي أ ح م د الزبيري و أ ب و أ ح م د اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفي ا ل أ س د ي حدثنا يوسف بن عيسى المروزي حدثنا عبد الله بن إ د ر ي س قال سمعت مالك بن أ ن س عن أ ب ي النضر عن أ ب ي س ل م ة عن ع ا ئ ش ة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر فإن كانت له إلي حاجة كلمني وإلا خرج إلى الفجر كانت حاجة الصلاة صلى له كلمني ركعتي خرج قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كره بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي ص ل ا ة الفجر إ ل ا ما كان من ذكر الله أ و مما لا بد منه وهو قول أ ح م د و إ س ح ا ق حدثنا أ ح م د بن ع ب د ة الضبي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ق د ا م ة بن موسى عن محمد بن ا ل ح س ي ن عن أ ب ي علقمه عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ص ل ا ة بعد الفجر إ ل ا سجدتين ومعنى هذا الحديث إ ن م ا يقول لا ص ل ا ة بعد طلوع الفجر إ ل ا ركعتي الفجر قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ح ف ص ة قال أ ب و عيسى حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث قدامه بن موسى وروى عنه غير واحد وهو ما اجتمع عليه أ ه ل العلم كرهوا ان يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إ ل ا ركعتي الفجر حدثنا بشر بن معاذ ا بشر ع ل قال د د ي ح ث ن عبد ا و ا زياذ حدثنا الأعمش ح صالح د بن أبي أبي عن عن ه رسول ي ر ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا صلى أ ح د ك م ركعتي الفجر ف ل ي ط ج ع على يمينه قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح غريب من هذا ا ل وقد ج ه و روي عن ع ا ئ ش ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه وقد ر أ ى بعض أ ه ل العلم أ ن يفعل هذا استحبابا حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عبادة دينار بن منيع بن بن بن زكريا قال عمر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 وروى و ق ا ء بن عمر ز ي وإسماعيل ا د سعد بن بن مسلم و حماد بن زيد وسفيان بن ع ي ي ن ة عن عمر بن دينار فلم يرفعاه والحديث المرفوع أ ص ح عندنا والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم من أصحاب النبي أصحاب صلى الله عليه وقد س ل م وغيرهم إذا أ ي يصلي الرجل إلا المكتوبة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي م المكتوبة المبارك م ت الصلاة لا الرجل إلا وابن أن أ وبه و ح وإسحاق وقد روي هذا الحديث عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم من المصري سلمة بن القتباني غير عياش أبي رواه هذا الوجه رواه عياش بن عباس المصري عن أبي سلمة. عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م عن جده قيس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أ ص ل ي فقال مهلا يا قيس أ ص ل ا ت ا ن معا قلت يا رسول الله إ ن ي لم أ ك ن ر ك ع ت ركعتي الفجر قال فلا إ ذ ن قال أ ب و عيسى حديث محمد بن إ ب ر ا ه ي م لا نعرفه مثل هذا إ ل ا من حديث سعد بن سعيد وقال سفيان بن ع ي ي ن ة سمع عطاء بن أ ب ي رباح من سعد بن سعيد هذا الحديث وإنما يروى و مرسلا هذا الحديث وقد قال د ق قوم من أهل مكة أهل ه ب ذ ابو الحديث لم يروا لم أ أن س ا الرجل الركعتين ا يصلي ل ك بعد ت م ب قبل ة ل أن ت ط عيسى الشمس قال أبو ع وسعد بن سعيد هو أ خ و يحيى بن سعيد ا ل أ ن ص ا ر ي قال وقيس هو جد يحيى بن سعيد ا ل أ ن ص ا ر ي ويقال هو قيس بن عمرو ويقال ه وروى قيس بن قهد وإسناد هذا الحديث ليس وإسناد بن بمتصل بن ب هذا محمد إ ا التيمي ه ي يسمع من قيس م لم من ر و بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م أ ن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ف ر أ ى قيسا و ه ذ أصح البصري حديث عبد العزيز عن سعد بن سعيد حدثنا من مكرم العمي عن بن بن عبد سعد سعيد العزيز عقبة حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن ق ت ا د ة عن النضر بن أ ن س عن بشير بن نهيث عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصل ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس قال أ ب و عيسى هذا حديث لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه وقد روي عن ابن عمر أ ن ه فعله والمعروف ع ل ل أهل العلم وبه يقول ل ى هذا وبه سفيان ا عند بعض و ي ا المبارك ا ا ب ن ل و ش ع ي و أ ح من د وإسحاق ولا قال ع ل م أ حديث ا هذا ا روى ل ح د عن عمر عاصم والمعروف الإسناد نحو بن من همام بهذا هذا إلا عمر بن عاصم الكلابي والمعروف من حديث ق ت ا د ة عن النضر بن أ ن س عن بشير بن نهيك عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ د ر ك ر ك ع ة من ص ل ا ة الصبح قبل أ ن تطلع الشمس فقد أ د ر ك الصبح حدثنا محمد بن بشار حدثنا أ ب و عامر العقدي حدثنا سفيان عن أ ب ي إ س ح ا ق عن عاصم بن ض م ر ة عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أ ر ب ع ا وبعدها ركعتين قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة و أ م ح ب ي ب ة قال أ ب و عيسى حديث علي حديث حسن قال أ ب و بكر العطار قال علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ض م ر ة على حديث الحارث والعمل على هذا عند أ ك ث ر أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يختارون أ ن يصلي الرجل قبل الظهر أ ر ب ع ركعات وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك و إ س ح ا ق واهل أ ه ل ل وقال ك و ف ة بعض أ الكوفه ع ل صلاة الليل والنهار الفصل م مثنا مثنا يرون الفصل بين ل ركعتين ب ه يقول ل ا ا ش ع منيع حدثنا إسماعيل ي وأحمد أحمد حدثنا حدثنا بن بن ا ب إ ر ي أيوبا م عن عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها قال وفي الباب عن علي وعائشه ة قال أبو عيسى حديث ابن حدثنا الوالد ا ل أبو عبد بن عيسى عمر عبيد حديث حديث صحيح حدثنا عبد بن عبيد الله العتكي المروزي أخبرنا عبد الله بن المبارك عن خالد الحذاء الله عبد عن عن عبد الله بن بن ش ق ي ر عن ع ا ئ ش ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا لم يصل أ ر ب ع ا قبل الظهر صلىهن بعده قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب إ ن م ا نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه وقد رواه بن الربيع عن شعبة عن خالد نحو هذا ولا نعلم أحدا رواه قيس قيس خالد أحدا الربيع غير الربيع حذاء هذا بن شعبة شعبة بن عن عن نعلم عن وقد روي عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا يزيد بن هارون عن محمد بن عبد الله ا ل ش ع ي ت ي عن أبيه عنبسه عن ع ن بن أ ب ي سفيان عن أ م ح ب ي ب ة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أ ر ب ع ة وبعدها أ ر ب ع ة حرمه الله على النار قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي من غير هذا الوجه حدثنا أ ب و بكر محمد بن إ س ح ا ق البغدادي حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الشامي حدثنا الهيثم بن حميد أ خ ب ر ن ي العلاء وابن الحارث عن القاسم أ ب ي عبد الرحمن عن عنبسه بن أ ب ي سفيان قال سمعت أ خ ت ي أ م ح ب ي ب ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أ ر ب ع ركعات قبل الظهر و أ ر ب ع بعدها حرمه الله على النار قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه والقاسم هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا عبد ا ل ر حدثنا م مولى ن وهو ع ب الرحمن بن خالد ابن معاوية بن بن يزيد بن وهو ق ة أمامة شأمي أبي وهو صاحب ح د ث بن دار محمد بن بشار حدثنا أ ب و عامر هو العقدي عبد الملك بن عمرو حدثنا سفيان عن أ ب ي إ س ح ا ق عن عاصم بن ض م ر ة عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أ ر ب ع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على ا ل م ل ا ئ ك ة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين قال أ ب و عيسى وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن ع م ر قال أ ب و عيسى حديث علي حديث حسن واختار إ س ح ا ق بن إ ب ر ا ه ي م أ ن لا يفصل في ا ل أ ر ب ع قبل العصر واحتج بهذا الحديث وقال إ س ح ا ق و م بالتسليم ع يعني ن أنه بينهن ى يفصل التشفد و ر أ ى الشافعي و أ ح م د ص ل ا ة الليل والنهار م ث ن ا م ث ن ا يختاران الفصل في ا ل أ ر ب ع قبل العصر حدثنا يحيى ومحمود وأحمد واحد حدثنا حدثنا محمد الدورقي داود بن بن غيلان بن بن بن مهران إبراهيم قالوا الطيالسي وغير موسى أبو مسلم مهران سمع جده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرئ ا صلى قبل العصر أ ر ب ع ة قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب حسن حدثنا ابو موسى محمد بن حدثنا بدل بن المحبر حدثنا بدل عبد الملك بن معدان عن عاصم بن بهدلة المثنى بن بن بن عن بن عن الملك عاصم وائل أبو أبي موسى عن عبد الله بن مسعود أ ن ه قال ما أ ح ص ي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ق ر أ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل ص ل ا ة الفجر ب قل يا أ ي ه ا الكافرون وقل هو الله أ ح د قال وفي الباب عن ابن عمر قال أ ب و عيسى حديث ابن مسعود حديث غريب من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان ا نعرفه من بن, منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد ع حديث صليت م أحمد منيع م حدثنا حدثنا بن ا ي ع إ س بن ب إ ر ا ه م عمر عن عن نافع عن ابن أيوب ي قال ل ص مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب في بيته قال وفي الباب عن رافع بن خديج وكعب بن ع ج ر ة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن أ ي و ب ة عن نافع عن ابن عمر قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات كان يصليها بالليل والنهار ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء ا ل آ خ ر ة قال وحدثتني ح ف ص ة أ ن ه كان يصلي قبل الفجر ركعتين هذا حديث حسن صحيح حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ب و ك ر ي ب يعني محمد بن العلاء الهمداني حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عمر بن أ ب ي خثعم عن يحيى بن ابي كثير عن أ ب ي سلمه عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة له ثنتي سنة قال أبو النبي وقد روي و عيسى عن عائشة عن عليه س صلى الله ل من قال م صلى بعد المغرب عشرين ر ك ع ة بنى الله له بيتا في ا ل ج ن ة قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث زيد بن الحباب عن عمر بن أ ب ي خثعم قال وسمعت محمد بن إ س م ا ع ي ل يقول عمر بن عبد الله بن أ ب ي خثعم من منكر الحديث وضعفه جدا حدثنا أ ب و س ل م ة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال س أ ل ت ع ا ئ ش ة عن ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي قال ب ل ظ ه ر ركعتين وفي ب وبعد المغرب ثنتين وبعد وقبل ع ركعتين العشاء ركعتين د ه ا ا ثنتين ل ج ر ث ن ت ن ق الباب وفي ا ل عن علي وابن عمر قال أ ب و عيسى حديث عبد الله بن شقيق عن ع ا ئ ش ة حديث حسن صحيح احدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال ص ل ا ة الليل مثنى مثنى ف إ ذ ا خفت الصبح ف أ و ت ر ب و ا ح د ة واجعل آ خ ر صلاتك وترا قال أ ب و عيسى وفي الباب عن عمرو بن ع ب س ة قال أ ب و عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ه ل العلم أ ن ص ل ا ة الليل مثنى مثنى وهو قال و ل س ف ي ن ا ث و وابن المبارك والشافعي وأحمد و ر المبارك ي ح إ س قال ح د ث ن قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد أبو بشر بن عبد عوانة حدثنا عن عن ا رسول ح الحميري م ن عن قال قال أبي هريرة ر الله صلى الله عليه وسلم أ ف ض ل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم و أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة بعد ا ل ف ر ي ض ة ص ل ا ة الليل قال وفي الباب عن جابر وبلال و أ ب ي أ م ا م ة قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح قال أ ب و عيسى و أ ب و بشر اسمه جعفر بن أ ب ي و ح ش ي ة واسم أ ب ي و ح ش ي ة إ ي ا س حدثنا إ س ح ا ق بن موسى ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا معن حدثنا مالك عن سعيد بن أ ب ي سعيد المقبري عن أ ب ي س ل م ة أ ن ه أ خ ب ر ه انه س أ ل ع ا ئ ش ة كيف كانت ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إ ح د ى ع ش ر ة ركعه ة أربعة يصلي فلا تسأل عن س ن ح وطولهن ثم يصلي ثم أربعا فلا ت س أ ل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقالت ع ا ئ ش ة فقلت يا رسول الله أ ت ن ا م قبل أ ن توتر فقال يا ع ا ئ ش ة إ ن عيني تنامان ولا ينام قلبي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا إ س ح ا ق بن موسى ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا معن بن عيسى حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إ ح د ى ع ش ر ة ر ك ع ة يوتر منها بواحده ف إ ذ ا فرغ منها ا ت ط ج ع على شقه ا ل أ ي م ن حدثنا قال ت ي ب ة عن م ك عن ابو ن ن شهاب ح قال أبو عيسى هذا حدثنا قال حديث حسن صحيح حدثنا أبو كريب أبو حدثنا وكيع عن ش ع ب ة عن أ ب ي ج م ر ة الضبعي عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشره ر ك ع ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و ج م ر ة الضبعي اسمه نصر بن عمران الضبعي حدثنا هناد حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ص عن ا ل أ ع م ش عن إ ب ر ا ه ي م عن ا ل أ س و د بن يزيد عن ع ا ئ ش ة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسع ركعات قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وزيد بن خالد والفضل بن عباس قال أ ب و عيسى حديث ع ا ئ ش ة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ورواه سفيان الثوري عن ا ل أ ع م ش نحو هذا حدثنا بذلك محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آ د م عن سفيان عن ا ل أ ع م ش قال أ ب و عيسى و أ ك ث ر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل صلاة ثلاث عشره ر ك ع ة مع الوتر و أ ق ل ما وصف من صلاته بالليل تسع ركعات حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة قتيبة أبو عن قتادة ع ن ز ر ا ر ة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عن أوفى سعد ع هشام ا ئ ش ة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا لم يصل من الليل منعه من ذلك النوم أ و غلبته عيناه صلى من النهار ثنتي ع ش ر ة ركعه ة قال أبو عيسى ذ ا حديث حسن صحيح قال أ ب و عيسى وسعد بن هشام وابن عامر الانصاري وهشام بن عامر هو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عباس هو ابن عبد العظيم العنبري حدثنا عتاب بن المثنى عن بهز بن حكيم قال كان زراره بن ا و ف ا قاضي البصره وكان يام في بني قشير فقرا يوما في صلاه الصبح فاذا نقر في الناقور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 حين يمضي ثلث الليل ثلث ل ا أ وفي ل ق و ل أ ن الباب ا م من ل الذي ك يدعوني ذا ي ف أ س ت ج له من ذ الذي ذا الذي, يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر قال ا يسألني له كذلك ل فأعطيه يستغفرني يضيء وفي فأغفر من حتى ا ب عن علي بن أ ب ي طالب و أ ب ي سعيد و ر ف ا ع ة الجهني وجبير بن مطعم وابن مسعود وروي أ ب ي ا ل د د ا ء ع ث م ا ن بن ب أ ا ل عنه ا قال ص أبو أبي عيسى حديث أبي هريرة حديث س ح صحيح وقد روي وقد ذ انه الحديث م أ و ج كثيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه、وسلم. وروي عن عن عنه أنه الله صلى وسلم قال ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل ا ل آ خ ر وهو أ ص ح الروايات حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن إ س ح ا ق هو السالحيني حدثنا حماد بن س ل م ة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح ا ل أ ن ص ا ر ي عن أ ب ي ق ت ا د ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل أ ب ي بكر مررت بك و أ ن ت ت ق ر أ و أ ن ت تخفض من صوتك فقال إ ن ي أ س م ع ت م ن ن ا ج ي قال ارفع قليلا وقال لعمر مررت بك و أ ن ت ت ق ر أ و أ ن ت ترفع صوتك قال إ ن ي أ و ق ظ الوسنان و أ ط ر د الشيطان قال اخفض قليلا قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة و أ م هانئ و أ ن س و أ م س ل م ة وابن عباس قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب و إ ن م ا أ س ن د ه يحيى بن إ س ح ا ق عن حماد بن س ل م ة وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلا حدثنا أ ب و بكر محمد بن نافع البصري حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إ س م ا ع ي ل بن مسلم العبدي عن أ ب ي المتوكل الناجي عن ع ا ئ ش ة قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم ب آ ي ة من ا ل ق ر آ ن ل ي ل ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه أحدثنا أبي سألت أكان أم حدثنا صالح عبد قد الليث عن بن عن بن كان النبي كان معاوية الله قال عائشة قراءة الله بالليل بالقراءة فقالت ربما بالقراءة قتيبة قيس فقلت كيف عليه يسر يجهر يفعل وربما صلى وسلم كل ذلك قد كان يفعل ربما أسر بالقراءة وربما جهر أسر الحمد لله الذي جعل في ا ل أ م ر سعه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عبد سعيد هند سعيد زيد ثابت بن بن بن بن عن النظر عن بن عن بن عن النبي بشار الله سالم الله قال وسلم صلاتكم في بيوتكم أبي أبي بسر جعفر عليه أفضل في صلى إلا المكتوبة. قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله و أ ب ي سعيد و أ ب ي ه ر ي ر ة وابن عمر و ع ا ئ ش ة وعبد الله بن سعد وزيد بن خالد الجهني قال أ ب و عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن وقد اختلف الناس في رواية هذا فروا موسى بن عقبة وإبراهيم مرفوعا عقبة الحديث اختلف الناس هذا النظر النظر في بن بن عن أب أب ورواه مالك بن أ ن س عن أ ب ي النضر ولم ي ر ف ع و أ و ق ف ه بعضهم والحديث المرفوع أ ص ح حدثنا إ س ح ا ق بن منصور أ خ ب ر ن ا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا ل ي ث بن سعد عن يزيد بن أ ب ي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أ ب ي مره الزوفي عن خ ا ر ج ة بن ح ذ ا ف ة أ ن ه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إ ن الله أ م د ك م بصلاه هي خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر جعله لكم إلى يطلع بين أن قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وعبد الله بن عمرو و ب ر ي د ة و أ ب ي ب ص ر ة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو أبي بن حذافة حديث غريب بن حبيب عيسى نعرفه حديث حديث حديث يزيد حذافة خارجة لا إلا من وقد وهم بعض ا ل م ح د ث ي ن في هذا الحديث فقال عن عبد الله بن راشد الزرقي وهو وهم في هذا و أ ب و ب ص ر ة الغفاري اسمه حميل بن ب ص ر ة وقال بعضهم جميل بن ب ص ر ة ولا يصح و أ ب و ب ص ر ة الغفاري رجل آ خ ر يروي عن أ ب ي ذر وهو ابن أ خ ي أ ب ي ذر حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا أ ب و بكر بن عياش حدثنا أ ب و إ س ح ا ق عن عاصم بن ض م ر ة عن ع ل ي قال الوتر ليس بحتم كصلاتكم ا ل م ك ت و ب ة ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إ ن الله وتر يحب الوتر ف أ و ت ر و ا يا أ ه ل ا ل ق ر آ ن قال وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس قال أ ب و عيسى حديث علي حديث حسن وروى سفيان الثوري وغيره عن أ ب ي إ س ح ا ق عن عاصم بن ض م ر ة عن علي قال الوتر ليس بحتم ك ه ي ئ ة ا ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة ولكن س ن ة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أ ب ي إ س ح ا ق وهذا أ ص ح من حديث أ ب ي بكر بن عياش وقد رواه منصور بن المعتمر عن أ ب ي إ س ح ا ق نحو ر و ا ي ة أ ب ي بكر بن عياش حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا يحيى زكريا بن أ ب ي ز ا ئ د ة عن إسرائيل عن عيسى ن ع بن أ ب ي ع ز ة عن الشعبي عن أ ب ي ثور ا ل أ ز د ي عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ م ر ن ي رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن أ و ت ر قبل أ ن أ ن ا م قال عيسى بن أ ب ي ع ز ة وكان الشعبي يوتر أ و ل الليل ثم ينام قال وفي الباب عن أ ب ي ذر قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن غريب من هذا الوجه و أ ب و ثور ا ل أ ز د ي اسمه حبيب بن أ ب ي مليكه و ق د ا ا خ ت ر ق و م من أهل ا ل عن ل م م أ ص ح النبي ب ا صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أ ل انه ي ا الرجل النبي ا م صلى ل ل يوتر وروي حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خشي منكم أ لا يستيقظ من آ خ ر الليل فليوتر من أ و ل ه ومن طمع منكم أ ن يقوم من آ خ ر الليل فليوتر من آ خ ر الليل ف إ ن ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن في آ خ ر الليل م ح ض و ر ة وهي أ ف ض ل حدثنا بذلك هناد حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا أ ب و بكر بن عياش حدثنا أ ب و حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق أ ن ه س أ ل ع ا ئ ش ة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت من كل الليل قد أ و ت ر أ و ل ه و أ و س ط ه و آ خ ر ه فانتهى وتره حين مات إ ل ى السحر قال أ ب و عيسى أ ب و حصين اسمه عثمان بن عاصم ا ل أ س د ي قال وفي الباب عن علي وجابر و أ ب ي مسعود ا ل أ ن ص ا ر ي و أ ب ي خ ت ا د ة قال أ ب و عيسى حديث ع ا ئ ش ة حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره بعض أ ه ل العلم الوتر من آ خ ر الليل حدثنا حدثنا يحيى هناد بثلاث عن عن بن عن بن عن كان النبي معاوية الأعمش الجزار قالت الله فلما عليه أبو أم كبر وسلم يوتر وضعف عمر مرة سلمة عشرة ركعة صلى أو ترى بسبع قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة قال أ ب و عيسى حديث أ م س ل م ة حديث حسن و قال د روي عن ن ب ي صلى اسحاق ل ل عليه ه و ل الوتر بثلاث م و عشرة د ى عشرة وتسع وسبع وخمس و ث ل ث وواحد ا إسحاق ل بن إ ب ر ا ه ي م معنى ما عليه أن النبي صلى الله روي و ل س م كان بثلاث يوتر عشرة قال إ ن م ا معناه أ ن ه كان يصلي من الليل ثلاث عشره ر ك ع ة مع الوتر فنسبت ص ل ا ة الليل إ ل ى الوتر وروى في ذلك حديثا عن ع ا ئ ش ة واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال أ و ت ر و ا يا أ ه ل ا ل ق ر آ ن قال إ ن م ا ع ن ا به قيام الليل ل ي ق و إنما قيام الليل على أ ص حدثنا ا القرآن ب ح إ س ح ا ق بن منصور الكوسج حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام بن عروه ة عن أ ب ي عن ع ابيه ئ ش ة صلاة قالت كانت ا ل ن صلى ل ل ا عن ل وسلم ي ه م الليل ثلاث ع ش ر ركعة يوتر ة ذلك من بخمس ل ا يجلس في ش ي ء م ن ه ن إ ل ا في آخرهن فإذا آخرهن أذن ا ل م ؤ ذ ن قام فصلى ركعتين خفيفتين قال وفي الباب عن أ ب ي أ ي و ب قال أ ب و عيسى حديث ع ا ئ ش ة حديث حسن صحيح وقد ر أ ى بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الوتر بخمس وقالوا لا يجلس في شيء منهن إ ل ا في آ خ ر ه ن قال أ ب و عيسى و س أ ل ت أ ب ا مصعب المديني ة عن هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاثه ا والسبع قلت كيف يوتر بالتسع والسبع قال ل قلت يصلي ت يوتر س ع كيف متنى بواحدة ن همناد حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن, الحارث عن علي قال ع يقرا وسلم يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع س وفي ر من م ا ل ص ل ق ر ركعة أ في كل ل ب ث الباب ث سور آخرهن ق هو الله أحد قال وفي قال ا ل أحد عن عمران بن حصين و ع ا ئ ش ة وابن عباس و أ ب ي أ ي و ب وعبد الرحمن بن أ ب ز ع عن أ ب ي بن كعب ويروى أ ي ض ا عن عبد الرحمن بن أ ب ز ع عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا روى بعضهم فلم يذكروا فيه يذكروا روى أبي عن فلم وذكر بعضهم عن عبد الرحمن بن أ ب ز ا عن أ ب ي قال أ ب و عيسى وقد ذهب قوم من أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إ ل ى هذا و ر أ و ا أ ن يوتر الرجل بثلاث قال سفيان إ ن شئت أ و ترت بخمس و إ ن شئت أ و ترت بثلاث و إ ن شئت أ و ترت ب ر ك ع ة قال سفيان والذي أ س ت ح ب ان اوتر بثلاث ركعات ابن المبارك وهو قول المبارك واهل الكوفة حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني ا حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال كانوا يؤترون بخمس وبثلاث وبركعه ويرون كل ذلك حسنا حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا حماد بن زيد عن انس بن سيرين قال س أ ل ت ابن عمر فقلت أ ط ي ل في ركعتي الفجر فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر ب ر ك ع ة وكان يصلي الركعتين و ا ل أ ذ ا ن في أ ذ ن ه يعني يخفف قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة وجابر والفضل ب ن عباس و أ ب ي أ ي و ب وابن عباس قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ر أ و ا أ ن يفصل الرجل بين الركعتين و ا ل ث ا ل ث ة يوتر ب ر ك ع ة وبه يقول مالك والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا شريك عن أ ب ي إ س ح ا ق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ي ق ر أ في الوتر بسبح اسم ربك ا ل أ ع ل ى وقل يا أ ي ه ا الكافرون وقل هو الله أ ح د في ر ك ع ة ر ك ع ة قال وفي الباب عن علي و ع ا ئ ش ة وعبد الرحمن بن أ ب ز ة عن أ ب ي بن كعب ويروى عن عبد الرحمن بن أ ب ز ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ب و عيسى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ق ر أ في الوتر في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة بالمعوذتين وقل هو الله أ ح د والذي اختاره أ ك ث ر أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أ ن ي ق ر أ بسبح اسم ربك ا ل أ ع ل ى وقل الكافرون وقل يا أيها الكافرون و قل هو الله هو أ حدثنا يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة كل ذلك من ح د إ س ح ا ق ب ن إ ب ر ا ه ي م عن حبيب بن الشهيد البصري حدثنا محمد بن س ل م ة الحراني عن خ ص ي ف عن عبد العزيز بن جريج قال س أ ل ن ا ع ا ئ ش ة ب أ ي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ي ق ر أ في ا ل أ و ل ى ب س ب ع اسم ربك ا ل أ ع ل ى وفي ا ل ث ا ن ي ة ب قل يا أ ي ه ا الكافرون وفي ا ل ث ا ل ث ة ب قل هو الله أ ح د والمعوذتين قال أ ب و عيسى وهذا حديث حسن غريب قال وعبد العزيز هذا هو والد بن جريج صاحب عطاء وابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وقد روى يحيى بن سعيد ا ل أ ن ص ا ر ي هذا الحديث عن عمره عن ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ص عن أ ب ي إ س ح ا ق عن بريد بن أ ب ي مريم عن أ ب ي الحوراء السعدي قال قال الحسن بن علي رضي الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ل م ا ت أ ق و ل ه ن في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أ ع ط ي ت وقني شر ما قضيت ف إ ن ك تقضي ولا يقضى عليك و إ ن ه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت قال وفي الباب عن علي قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه من حديث أ ب ي الحوراء السعدي واسمه ر ب ي ع ة بن شيبان ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أ ح س ن من هذا واختلف أ ه ل العلم في القنوت في الوتر ف ر أ ى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في ا ل س ن ة كلها واختار القنوت قبل الركوع وقد ه و و وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة و ل أهل العلم المبارك بعض سفيان ق روي عن علي بن أ ب ي طالب أ ن ه كان لا يقنط إ ل ا في النصف ا ل آ خ ر من رمضان وكان يقنط بعد الركوع ع بعض أهل العلم الشافعي وقد وبه يقول الشافعي وأحمد حدثنا محمود و حدثنا حدثنا ذهب هذا أهل بن إلى غيلان ي ك حدثنا عبد ا ل ر ح م ن بن زيد بن أ س ل م عن أ ب ي ه عن عطاء بن يسار عن أ ب ي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أ و نسيه فليصل إ ذ ا ذكر و إ ذ ا استيقظ حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن زيد بن بن عن أبيه أن النبي صلى الله الله قال قتيبة أبيه عليه أسلم صلى وسلم من نام عن وتره فليصلي إ ذ ا أ ص ب ح قال أ ب و عيسى وهذا أ ص ح من الحديث ا ل أ و ل قال أ ب و عيسى سمعت أ ب ا داود ا ل س ج د ي يعني سليمان بن ا ل أ ش ع ث يقول س أ ل ت أ ح م د بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أ س ل م فقال أ خ و ه عبد الله لا ب أ س به قال وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله أنه أسلم الرحمن بن زيد بن ضعف عبد زيد وقد ا ل ع ب الله قال أسلم بن بن زيد بن أسلم ثقة قال وقد ثقة ذهب بعض أ ه ل العلم ب ا ل ك و ف ة إ ل ى هذا الحديث فقالوا يوتر الرجل إ ذ ا ذكر و إ ن كان بعد ما طلعت الشمس وبه يقول سفيان الثوري حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا يحيى بن زكريا بن أ ب ي ز ا ئ ل ة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن يحيى بن أ ب ي كثير عن أ ب ي ن ض ر ة عن أ ب ي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و ت ر و ا قبل أ ن تصبحوا حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا طلع الفجر فقد ذهب كل ص ل ا ة الليل والوتر ف أ و ت ر و ا قبل طلوع الفجر قال أ ب و عيسى وسليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ به هذا على وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لا وتر بعد ص ل ا ة الصبح وهو قول غير واحد من أهل اهل ل ل ع م و ب ي ق و العلم ش ا ف ي وأحمد وإسحاق ا الوتر بعد صلاة الصبح حدثنا هناد حدثنا يرون بعد ل الله طلق علي ا ز م عمر بن عبد بن بدر بن بن حدثني عن قيس بن طلق بن علي عن أ ب ي ه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ل ي ل ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب واختلف يوتر أول يقوم وسلم ومن بعدهم الوتر وقالوا العلم الذي الليل العلم أصحاب النبي الله إليها آخر أهل أهل صلى عليه في فرأى يضيف بعدهم بعض ركعة من ثم من من نقض ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آ خ ر صلاته ل أ ن ه لا وتران في ل ي ل ة وهو الذي ذهب إ ل ي ه إ س ح ا ق وقال بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إ ذ ا أ و ت ر من أ و ل الليل ثم نام ثم قام من آ خ ر الليل ف إ ن ه يصلي ما بدا له ولا ينقض و ت ر ه ويدع وتره على ما كان وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أ ن س وابن المبارك والشافعي و أ ه ل ا ل ك و ف ة و أ ح م د وهذا أ ص ح ل أ ن ه قد روي من غير وجه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر حدثنا محمد بن بشار حدثنا حماد الحسن مسعدة بن بن عن ميمون بن موسى عن الحسن عن بشار المرأي موسى أمه أم سلمة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين قال أ ب و عيسى وقد روي نحو هذا عن أ ب ي أ م ا م ة و ع ا ئ ش ة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا مالك بن أ ن س عن أ ب ي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن سعيد بن يسار قال كنت ابن عنه فتخلفت أمشي مع ابن عمر في سفر ف قال أين أ كنت فقلت وفي ت ت ر ق ا ل ل أ س رسول لك في الباب ل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته قال ل ه أسوة يوتر وفي رأيت ا عن ابن عباس قال أ ب و عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إ ل ى هذا و ر أ و ا أ ن يوتر الرجل على راحلته وبه يقول الشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق وقال بعض أ ه ل العلم لا يوتر الرجل على ا ل ر ا ح ل ة و إ ذ ا أ ر ا د أ ن يوتر نزل ف أ و ت ر على ا ل أ أهل ر ض بعض وهو قول ا ل ك ك و أبو ف ة حدثنا ر ي يونس بن بكير ب بن بن محمد حدثنا العلاء عن محمد بن إ س ح ا ق قال حدثني موسى بن فلان بن أ ن س عن عمه ثمام بن أ ن س بن مالك عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى ثنتي ع ش ر ة ر ك ع ة بنى الله له قصرا من ذهب في ا ل ج ن ة قال وفي الباب عن أ م هانئ و أ ب ي ه ر ي ر ة ونعيم بن عمار وأبي ذر وعائشة وأبي أمامة وعتبة بن عبد السلمي وابن أبي أوفى وأبي سعيد وزيد بن أرقم وابن عباس قال أبو أمامة أبي أرقم بن عبد بن عباس السلمي سعيد عيسى ذر قال حديث أ ن س حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه احدثنا أ ب و موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر أ خ ب ر ن ا ش ع ب ة عن ع م ر بن م ر ة عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى قال ما أ خ ب ر ن ي أ ح د أ ن ه ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إ ل ا أ م هانئ ف إ ن ه ا حدث أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح م ك ة فاغتسل فسبح ثمان ركعات ما ر أ ي ت ه صلى ص ل ا ة قط أ خ ف منها غير أ ن ه كان يتم الركوع والسجود قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و ك أ ن أ ح م د ر أ ى أ ص ح شيء في هذا الباب حديث أ م ه ا ن ه واختلفوا في نعيم فقال بعضهم نعيم بن حمار وقال بعضهم ابن ه م ا ر ويقال ابن هبار ويقال ابن همام والصحيح ابن ه م ا ر و أ ب و نعيم وهم فيه فقال ابن حماز و أ خ ط أ فيه ثم ترك فقال نعيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ب و عيسى و أ خ ب ر ن ي بذلك عبد بن حميد عن أ ب ي نعيم ح د ث ن ا أ ب و جعفر السمناني حدثنا أ ب و مسهر حدثنا إ س م ا ع ي ل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أ ب ي الدرداء و أ ب ي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أ ن ه قال ابن آ د م اركع لي من أ و ل النهار أ ر ب ع ركعات أ ك ف ك آ خ ر ه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا محمد بن عبد ا ل أ ع ل ى البصري حدثنا يزيد بن زريع عن نهاس بن قهم عن شداد أ ب ي عمار عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعه الضحى غفر له ذنوبه و إ ن كانت مثل زبد البحر قال أ ب و عيسى وقد روى وكيع والنضر بن شميل وغير واحد من ا ل أ ئ م ة ه ذ ا الحديث عن نهاس عن بن قهم ولا ن عن ر ف ه إلا م حديثه ح د ث ن ابي زياد ن أ و مرزوق العوفي ب البغدادي حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي حدثنا فضيل محمد عطية عن عن عن سعيد الخدري قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدع ويدعها حتى نقول لا يصلي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا أ ب و موسى محمد بن المثنى حدثنا أ ب و داود الطيالسي حدثنا محمد بن مسلم بن أ ب ي الوضاح و أ ب و سعيد المؤدب عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أ ر ب ع ا بعد أ ن تزول الشمس قبل الظهر وقال إ ن ه ا س ا ع ة تفتح فيها أ ب و ا ب السماء و أ ح ب أ ن يصعد لي فيها عمل صالح قال وفي الباب عن علي و أ ب ي أ ي و ب قال أ ب و عيسى حديث عبد الله بن السائب حديث حسن غريب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يصلي اربع ركعات بعد الزوال لا يسلم إلا في آخرهن حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي حدثنا عبد الله بن بكر السهمي وحدثنا عبد الله بن منير عن عبد الله بن بكر عن فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أ ب ي أ و ف ى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له إ ل ى الله ح ا ج ة أ و إ ل ى أ ح د من بني آ د م فليتوضا فليحسن الوضوء ثم فليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إ ل ه إ ل ا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك مغفرتك والغنيمة من كل رحمتك مغفرتك موجبات وعزائم بر من والسلامة ولا ولا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا كل لي لك من إثم تدع غفرته فرجته هي قال ض ي ت ه يا ا أرحم ر ابو ح م ي ن قال أ عيسى هذا حديث غريب وفي إ س ن ا د ه مقال فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث وفائد هو أ ب و الورقاء حدثنا قتيبة حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد عبد بن المنكدر عن جابر بن ن الموالي ا أبي ل م كان د ر عن ج ب ب ر عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ا ل ا س ت خ ا ر ة في ا ل أ م و ر كلها كما يعلمنا ا ل س و ر ة من ا ل ق ر آ ن يقول إ ذ ا هم أ ح د ك م ب ا ل أ م ر فليركع ركعتين من غير ا ل ف ر ي ض ة ثم ليقل و اللهم إ ن ي استخيرك ك ب ع ل م و أ س ت ق د ر ك بقدرتك و أ س أ ل ك من فضلك العظيم ف إ ن ك تقدر ولا أ ق د ر وتعلم ولا أ ع ل م و أ ن ت علام الغيوب اللهم إ ن كنت تعلم أ ن هذا ا ل أ م ر خير لي في ديني ومعيشتي و ع ا ق ب ة أ م ر ي أ و قال في عاجل أ م ر ي واجله فيسره لي ثم بارك لي فيه و إ ن كنت تعلم أ ن هذا ا ل أ م ر شر لي في ديني ومعيشتي و ع ا ق ب ة أ م ر ي أ و قال في عاجل أ م ر ي و آ ج ل ه فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أ ر ض ن ي به قال ويسمي حاجته قال وفي وأبي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث عبد الرحمن بن أ ب ي الموالي وهو شيخ مديني ث ق ة روى عنه سفيان حديثا وقد روى واحد وهو الموالي موسى عبد عبد زيد حدثنا أحمد محمد عبد الرحمن غير الرحمن أخبرنا المبارك أخبرنا اكريمة بن عمار عن من بن بن بن بن بن بن أبي الأئمة الله حدثني إ س ح ا ق بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة عن أ ن س بن مالك أ ن أ م سليم غدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت علمني كلمات أ ق و ل ه ن في صلاتي فقال كبر الله عشرا وسبح الله عشرا واحمديه عشرا ثم سلي ما شئت يقول نعم نعم قال وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو والفضل بن عباس و أ ب ي رافع قال أ ب و عيسى حديث أ ن س حديث حسن غريب وقد روي وسلم ولا وقد وغير واحد من أهل العلم صلاة وذكروا حديث غير كبير رأى المبارك النبي عليه في التسبيح يصح شيء التسبيح فيه عن العلم منه ابن من الله صلاة صلاة صلى أهل الفضل حدثنا أ ح م د بن عبده حدثنا أ ب و وهب قال س أ ل ت عبد الله بن المبارك عن ا ل ص ل ا ة التي يسبح فيها فقال يكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إ ل ه غيرك ثم يقول خمس ع ش ر ة م ر ة سبحان الله والحمد لله ولا والله إله إلا الله والله أكبر ثم يتعوذ و ي ق ر أ بسم الله الرحمن الرحيم و ف ا ت ح ة الكتاب و س و ر ة ثم يقول عشر مرات سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر ثم يركع فيقولها ع ش ر ة ثم يرفع ر أ س ه من الركوع فيقولها ع ش ر ة ثم يسجد فيقولها ع ش ر ة ثم يرفع ر أ س ه فيقولها ع ش ر ة ثم يسجد ا ل ث ا ن ي ة فيقولها ع ش ر ة يصلي أ ر ب ع ركعات على هذا فذلك في في فإن فأحب في كل كل لخمس صلى ليلى فأحب إلي أن يسلم ركعة ركعة الركعتين خمس ثم ثم وسبعون تسبيحة تسبيحة يسبح يبدأ عشرة عشرة أن يقرأ وإن صلى نهارا فإن شاء سلم وإن فإن نهارا صلى سلم لم يسلم شاء شاء قال أ ب و وهب وخبرني أ عبد العزيز بن أ ب ي ر ز م ة عن عبد الله أ ن ه قال ي ب د أ في الركوع بسبحان ربي العظيم وفي السجود بسبحان ربي ا ل أ ع ل ى ثلاث ة ثم يسبح التسبيحات قال أ ح م د بن عبدتا وحدثنا وهب بن ز م ع ة قال اخبرني عبد العزيز وهو ابن ابي رزمه قال قلت لعبد الله بن المبارك انسها فيها يسبح في سجدتي السهو عشرا عشرا قال لا انما هي ث ل ا ث م ا ئ ة تسبيحه حدثنا ابو ك ر ي ب محمد بن العلاء حدثنا زيد بن حباب العكلي حدثنا موسى بن ع ب ي د ة حدثني سعيد بن ابي سعيد م و ل ى أ ب ي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أ ب ي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس يا عم أ ل ا أ ص ل ك أ ل ا أ ح ب و ك أ ل ا أ ن ف ع ك قال بلى يا رسول الله قال يا عم صل أ ر ب ع ركعات ت ق ر أ في كل ر ك ع ة ب ف ا ت ح ة الكتاب و س و ر ة ف إ ذ ا انقضت ا ل ق ر ا ء ة فقل الله أ ك ب ر والحمد لله وسبحان الله ولا إ ل ه إ ل ا الله خمس ع ش ر ة مره قبل أ ن تركع ثم اركع فقلها ع ش ر ة ثم ارفع ر أ س ك فقلها ع ش ر ة ثم اسجد فقلها ع ش ر ة ثم ارفع ر أ س ك فقلها ع ش ر ة ثم اسجد ا ل ث ا ن ي ة فقلها ع ش ر ة ثم ارفع ر أ س ك فقلها ع ش ر ة قبل أ ن تقوم فتلك في كل ركعة وهي في ركعات فلو لغفرها ركعات كل ثلاثمائة الذنوبك مثل رمل عالج الله ركعة كان لك خمس وسبعون وهي أربع قال يا رسول الله ومن يستطيع أ ن يقولها في كل يوم قال ف إ ن لم تستطع أ ن تقولها في كل يوم فقلها في جمعة فإن في تقولها لم جمعة جمعة تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر فلم يزل يقول له حتى قال فقلها في س ن ة قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب من حديث أ ب ي رافع حدثنا محمود بن غيلان حدثنا والأجلح الحكم الرحمن عبد قد عن كعب بن عن بن عن بن عن بن قلنا علمنا أسامة ومالك قال يا رسول الله هذا السلام أبو أبي عتيبة كعب مغول رسول مسعر عجرة عليك ليلى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 عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى قال ونحن نقول وعلينا معهم قال وفي الباب عن علي و أ ب ي حميد و أ ب ي مسعود و ط ل ح ة و أ ب ي سعيد و ب ر ي د ة وزيد بن خ ا ر ج ة ويقال ابن ج ا ر ي ة و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أبو أبي كعب بن وعبد بن عيسى عجرة حديث حديث صحيح وعبد الرحمن بن أبي ليلى كنيته حسن الرحمن أبو عيسى وأبو عيسى ليلى اسمه يسار اسمه ح د ث ن ا محمد بن بشار بندار بن حدثنا محمد بن خالد بن ع ث م ة حدثني موسى بن يعقوب الزمعي حدثني عبد الله بن كيسان أ ن عبد الله بن شداد أ خ ب ر ه عن عبد الله بن مسعود أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ و ل ى الناس بي يوم ا ل ق ي ا م ة أ ك ث ر ه م علي ص ل ا ة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 من صلى علي ص ل ا ة صلى الله عليه بها عشرا قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعه وعمار و أ ب ي ط ل ح ة و أ ن س و أ ب ي بن كعب قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح و أ ر و ي عن سفيان الثوري وغير واحد من أ ه ل العلم قالوا ص ل ا ة الرب ا ل ر ح م ة و ص ل ا ة ا ل م ل ا ئ ك ة الاستغفار حدثنا أ ب و داود سليمان بن سلم المصاحفي البلخي أ خ ب ر ن ا النضر بن ش م ي ل عن أ ب ي ق ر ة ا ل أ س د ي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال إ ن الدعاء موقوف بين السماء و ا ل أ ر ض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم حدثنا عباس العنبري حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أ ن س عن العلاء بن عبد الرحمن بن ع ق و ب عن أ ب ي عن جده قال قال عمر بن الخطاب لا يبع في سوقنا إ ل ا من قد تفقه في الدين قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب عباس هو ابن عبد العظيم قال أ ب و عيسى والعلاء بن عبد الرحمن ه وعبد ابن ي ق و وهو مولى الحرقة والعلاء هو وغيره و من التابعين سمع من مالك الحرقة التابعين ع أنس بن ب الرحمن بن يعقوب والد العلاء هو أ ي ض ا من التابعين سمع من أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي سعيد الخدري وابن عمر ويعقوب جد العلاء و من كبار التابعين أ ي ض ا قد أ د ر ك عمر بن الخطاب وروى عنه حدثنا قتيبة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 وسلمان و أ ب ي ذر وسعد بن ع ب ا د ة و أ و س بن أ و س قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح حدثنا الصباح حدثنا الحنفي حدثنا محمد بن أبي حميد حدثنا عبد عبيد عبد المجيد وردان بن بن بن بن عن أنس بن مالك عن النبي الله الهاشمي البصري العطار الله مالك الله عليه أبي صلى وسلم موسى أنه قال ابو ل الساعة التي ترجى في يوم الجمعة ت ترجى م يوم س في ع العصر د إلى غ ي ب ب أبو ة الشمس قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه ومحمد ق د الحديث روي و النبي عليه هذا الله صلى ل عن عن أنس عن س من م غير هذا الوجه و بن أ ب ي حميد يضعف ضعفه بعض أ ه ل العلم من قبل حفظه ه ويقال ل حماد حميد بن أبي وراى ي ق ا ل هو أبو ب إ ه وهو ي الأنصري الحديث م منكر أ ر و بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أ ن ا ل س ا ع ة التي ترجى فيها بعد العصر إ ل ى أ ن تغرب الشمس يقول أحمد وإسحاق وقال ب ه ي و و ل أحمد ح إ س ق ق و ا أ ح م د أ ك ث ر ا ل أ ح ا د ي ث في ا ل س ا ع ة التي ترجى فيها إ ج ا ب ة ا ل د ع و ة أ ن ه ا بعد ص ل ا ة العصر وترجى و بعد ز ان ل الشمس ح د ث ا ز ي ا د بن أيوب ا ل ب أبو غ د د حدثنا ا ي ع ا م ر ا ل ع ق د حدثنا عبد ي كثير بن ا ل ل ه بن بن عمر بن عوف ا ل م ز ن ع ن أ ب ي ه عن أبيه عن جده ا لا ن ب ي صلى ل ل ل ه ع يسال ه و ل م ق إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله ج م ع ساعة ة ا ا يسأل ل ل العبد فيها شيئا إ ل ا آ ت ا ه الله إ ي ا ه قالوا يا رسول الله أ ي س ا ع ة هي قال حديث ي وفي أبي وأبي ن الانصراف منها قال وفي الباب عن أبي موسى وأبي ذر وسلمان تقام قال الصلاة الباب موسى إلى ذر و ب ع الله بن سلام بن ب و أ لبابة قال بن عبادة وأبي أمامة قال أبو أمامة وسعد عيسى د ي ح عمر بن عوف بن حسن د ي ث ح غريب حدثنا إ س ح ا ق بن موسى ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا معن حدثنا مالك بن أ ن س عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م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 أ ل ي س قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر ا ل ص ل ا ة فهو في ص ل ا ة قلت بلى قال فهو ذاك قال أ ب و عيسى وفي الحديث ق ص ة ط و ي ل ة قال أ ب و عيسى وهذا حديث حسن صحيح قال ومعنى قوله أ خ ب ر ن ي بها ولا تضمن بها علي لا تبخل بها علي و ا ل ض ن البخل والظنين المتهم حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع ابيه ل ن صلى ل ل ا عليه الجمعة عن عمر وأبي سعيد وجابر والبراء وعائشة عيسى وسلم يقول فليغتسل قال الباب والبراء الدرداء قال وفي وأبي وأبي وجابر أبو من أتى حديث بن عمر حديث حسن صحيح بن عمر وروي عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أ ي ض ا حدثنا بذلك قتيبه ة حدثنا ليث بن سعد الليث بن عن ابن ش ا الله الله النبي الله وقال الزهري ب عبد بن عبد الله بن أبيه عن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه أن محمد وحديث صلى وسلم مثله عن عن سالم أبيه وقال ح د ي ث عبد بعض اصحاب الزهري عن الزهري قال حدثني آ ل عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال أبو عيسى وقد روي عيسى ابو ن عن ابن عمر عن, عمر عن النبي عمر عمر عليه الله صلى س الغسل ل ل م يوم م في ا ج ع ة أ ي ض ا وهو حديث ح س ن صحيح ورواه يونس ومعمر عن الزهري عن سالم عن أ ب ي ه بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم ا ل ج م ع ة إ ذ دخل رجل من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أ ي ة س ا ع ة هذه فقال ما هو إ ل ا أ ن سمعت النداء وما زدت على أ ن ت و ض أ ت قال والوضوء أ ي ض ا وقد علمت أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ر بالغسل حدثنا بذلك أ ب و بكر محمد بن أ ب ا ن حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أ خ ب ر ن ا أ ب و صالح عبد الله بن صالح حدثنا ل ي ث عن يونس عن الزهري بهذا الحديث وروى مالك هذا الحديث عن الزهري عن سالم قال بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم ا ل ج م ع ة فذكر هذا الحديث قال أ ب و عيسى و س أ ل ت محمدا عن هذا فقال الصحيح حديث الزهري عن سالم عن أ ب ي ه قال محمد وقد روي عن مالك أ ي ض ا عن الزهري عن سالم عن أ ب ي ه نحو هذا الحديث حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان و أ ب و جناب يحيى بن أ ب ي ح ي ة عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث عن أ ب ي ا ل أ ش ع ث الصنعاني عن أ و س بن أ و س قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم ا ل ج م ع ة وغسل وبكر وابتكر ودنى واستمع و أ ن ص ت كان له بكل خ ط و ة يخطوها أ ج ر س ن ة صيامها وقيامها قال م م ح و د قال و ك ي ع الباب غ ت س هو وغسل امرأته وغسل ويروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال عن ع د ل ل ه ن أنه من المبارك قال هذا الحديث من غسل واغتسل غسل في ي عن ي غسل رأسه و ابي غ ت س ل قال ل ا وفي ا ب ب عن أ بكر وعمران بن حسين وسلمان و أ ب ي ذر و أ ب ي سعيد وابن عمر و أ ب ي أ ي و ب قال أبو عيسى حديث أ و س بن أ و س حديث حسن و أ ب و ا ل أ ش ع ث الصنعاني اسمه شراحيل بن آ د ة و أ ب و جناب يحيى بن حبيب القصاب الكوفي حدثنا أ ب و موسى محمد بن المثنى حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري حدثنا ش ع ب ة عن خ ت ا د ة عن الحسن عن س م ر ة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ت و ض أ يوم ا ل ج م ع ة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أ ف ض ل قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة و ع ا ئ ش ة و أ ن س قال أ ب و عيسى حديث س م ر ة حديث حسن وقد رواه بعض أ ص ح ا ب ق ت ا د ة عن ق ت ا د ة عن الحسن عن س م ر ة بن جندب ورواه بعضهم عن ق ت ا د ة عن, الحسن عن النبي ح س عن ن ا ل صلى الله عليه وسلم مرسل والعمل على هذا عند أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم ا ل ج م ع ة و ر أ و ا أ ن يجزئ الوضوء من الغسل يوم ا ل ج م ع ة قال الشافعي ومما النبي الله بالغسل الجمعة الاختيار لا يدل على صلى عليه وسلم على على يوم الوجوب أمر أن أنه حديث عمر حيث قال لعثمان والوضوء أيضا وقد ا أيضا ل و و و ض ء علمت أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ر بالغسل يوم ا ل ج م ع ة فلو علما ان أ م ر ه على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له ارجع فاغتسل ولما خفي على عثمان ذلك مع علمه ولكن دل في هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من الغسل الجمعة المرء فضل على ذلك غير يوم فيه يجب في وجوب حدثنا هند ا قال حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن أبي ص ابي ل ح عن أ ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ت و ض أ ف أ ح س ن الوضوء ثم أ ت ى ا ل ج م ع ة ف د ن ا واستمع و أ ن ص ت غفر له ما بينه وبين ا ل ج م ع ة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 وفي وثمرة أبو عيسى الباب الله قال عبد بن عن عمر حدثنا ي أبي هريرة حديث ح س صحيح ح د ث ن علي بن خشرم أ خ ب ر ن ا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن ع ب ي د ة بن سفيان عن أ ب ي الجعد يعني الضمري وكانت له ص ح ب ة فيما زعم محمد بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ا ل ج م ع ة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وسمره قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي الجعد حديث حسن قال و س أ ل ت محمدا عن اسم أ ب ي الجعد الضمري فلم يعرف اسمه وقال لا أ ع ر ف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا هذا الحديث قال أ ب و عيسى ولا نعرف هذا الحديث إ ل ا من حديث محمد بن ع م ر